رجلين. بسم الله الرحمن الرحيم سوره النحل بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده أن انذروا انه لا اله إلا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خطيم مبين والأنعام خلقها لكم بيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تترحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوه الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصر السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تزيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعدلون وماذا ذرأ لكم بالأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه رحما ضريا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى البلك مواقر به ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لعل الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا النبي كان يحذرهم من النذير المبين يحذرهم من عذاب شديد أول ما دعاهم قال أنا أبنى حذركم من عذاب شديد قال فإذا لو أخبرتكم بأن خيراً خلف الجبل أو بقفل الوادي تغير عليكم أه كنتم تخدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذب كذب يركنوا عليه في, يعني في كل شيء ويسمى ولقب الصادق الأمين ما كان يكذب فقال هابه عذاب شديد وأنا أبنى حذركم منه أغضبوا لهذا الأمر قرأته امر الله يعني أتى أتى يعني قامت القيامه فلا تستعيلوا انت هنا معناها قامت القيامه وهو ايه بيستعمل صيغه الماضي وهذه ما قد اتى ما قد وقعت نريد القرب لان هذا الامر قريب فلا تستعيلوا لكن ايش تستعيلوا انتم لأنه أمر ما هو سهل ما هو سهل خصوصا بالنسبة لكم أنكم قلت أيه يعني ما هو جاء لكم الله وراه عذاب في ما قد آمنوا سبحانه وتعالى عما يحركون يعني سبحانه منزه عما ويهو وتحاضم وتعالى عما يحركون أن يكون معه آلهة أخرى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا ينزل الله الملائكة بالروح هنا معنى الروح يعني الشريعة التشريعات سماها الله روح يعني الوحي الذي ينزل بها الملائكة قال الله ينزل الملائكة بالوحي يعني يخليه من ذلوب الوحي إلى الأنبياء والرسل الروح إذا المراد به الآية الشريعة ليش يعني روح الأن فيها حياة الشريعة هذه تنزل بالملائكه إلى الرسل في حياة للناس فيها حياة للناس ومنفع أهل الناس ومسرحة الناس سمها الله روح ينزل الله ينزل الملائكة بالروح ينزل بالروح ينزل الروح من أمره بأمره ها؟ على من يشاء من عباده فهم الرسل ذا اذي بينزله هذا الروح ان انذروا انه لا اله الا انا فتقوا فسروا شو قال بينزل الملائكه بالروح من امره على ما يشاء من عباده ان انذروا يعني بيقول لهم يعني بينزلوا بهذا الامر وهو انذروا يعني بيقولوا ان ان يعني انه عشان انذروا انه لا اله الا انا فتقوا هذا الامر الهام الذي بي بينزل عليه الملائكة يبلغون للرسل والرسل يبلغون الناس. أظنه إيه مخفف من ثقيله يعني وجوه ما فليرشان. ينزل الملائكة بالروح من أمده. بنزل الملائكة بالروح من أمده على ما يشاء. لأنه إشان قال أنذر أنه لا إله إلا أنا فلتقول. لا اله الا انا يعني لا تعبدوا اله اخر ما به إله الا انا فاعبدوني يعني فاعبدوني على العب هي او فتقوني انا يعني لا تخافوا الا انا فتقوني وخافوا من عقابي ومن شرواش ما جابه الرسل خلق الانسان من نطفة لا خلق السماوات والارض بالحس تعال عما يقولون الله الذي خلق السماوات والارض هو ال... هو الذي إذن يستحق أن ان يعبد وأن يطاع وأن يخاف ويستقع خلقهم بالحق أيضا بغرض يعني حق ما هما بالله كذلك عبث يعني برجاء أي يوم يجي في حساب وعقاب عمعنا خلقهم باللهاش بالحق تعالى عما عم يشيركون سنزه عنها عن ما ينسبوا إله من الشرق أو من الأصنام ذي بيهاش يعني تعالى أن يكون مثلها أو لا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين قال خلق الإنسان من نطفة يعني يؤثر الإنسان كل إنسان بعد آدم يؤثر هاي نطفة يعني المني هذا جزء بسيط من المني وهذا المني شيء مستقدر. نطفة من أفرام جزء من المني هو, مني هو مني جزء من المني هو شيء يعني مستقدر، مستقذر ولذلك يخرج من مجرى البول حاجة يعني بالنستقذرها و يعني كأن الله جعل خلق الإنسان بهذه الطريقة يجي يعرف قدره. جعل الله خلق الإنسان بهذا الصورة إنه يخرج من طريق يعني من الأجزاء أيش منه التناسل اللي هذا من مجرى البر مثلًا يجي الأخير يجي يدري الإنسان بقدره ما هو شيء ما هو شيء الإنسان اللي جاي يددره يقدوه ما هو لا يعني أصلًا يعني مني ف... لكن خلق الله الإنسان من نطفه فإذا هو خصيمه إلا ذا شاجر ربي، فاذا هنا بيقول المفاجأة، يعني إلا إلا يعني الأمر المفروض أنه يخضع كل الخبر يدري قدر نفسه بمقامه، لكن الأمر العجيب أنه, إنه عكس هذا الأمر وراح يدوه بين يفل يعني وبيشاجر وي... فإذا هو خصيم قبي إيش قبي شاكر قبي جابر يعني قبي يتكلم بلهسان واضح مبين يعني أمر عجيب اللي هو كان كذا ورجع يروح يتكبر إيه <تصفيق> <تصفيق> هي... اللي قال إذا قال أثره عن هذا قال عجبا لمن يتكبر وقد جرى في مجرى البال مرة ثانية مرة عندنا خرج من الرجل مرة عندنا خرج من الأنثى وعادي يتكبر فاذا اذا امره كأنه امر عجيب انه اجى فاذا بيقول اذا المفاجاه يعني المفاجاه هذا امره غير متوقع او <تصفيق> خاصين يعني بيخاصم ربي حين قالوا كيف ابا يرجعنا هنا ظلم وبين يعني بدي يصير يتكلم يبين عن هو يعني ما كان شيء ما هو إلا نظفه يعني ما ما لها ادراك ولا بيفسره وحاجه من هنا ورجاي ي يكبرها ربي ونمي لا ما يبدوا بيصير جابر ويتكلم لا بدو ذا خصيم لله وبيصير يبين وبيصير يتكلم لا ويبين يعني هو يبين يعني بيتكلم قبيس بيصير يفسح لا مسلم ما يبين على ما لا يبين ما هو جربه يبين يعني النبي يعني النبي بالحق يعني قبيس بيصير يتكلم لا بدو غاب يتكلم وبيشاجي غبي ما لا لا كذا كان كثير من البشر كذا كثير وخاصة مثل في هذا المعالم فإذا هو خلقها لكم يعني لنا أن الله والوحيد الواحد الذي يستحق وليس شيء أن يعبد خلقها لكم خلق الله هنا بيقول مفعول لخلق يعني خلق خلقها لكم خلق لنا الانعام هذا يعني نعمه كبيره انعم علينا لكم فيها دفي يستفيد الناس كان يجلودها ما كان معهم لا جلود الانعام يستفيدوا منها ومنافع ايضا فيها بالانعام يجل الاسامن ويجل الحليب ويجل اللبن ومنها ياكلون بي منها لحم فهي هذه هذا لنا فيها ايه منافع كثيره واركم فيها يا جماعه حين تريحونا وحين تسرحونا كان يرتاحوا كما يعني يتسرحوا يعني يسرحوها الصباح وتريحون يعني الضواغ آخر النهار لكن قال ماهم جمال فيها في ذي الوقتين يعني يعني قالوا كان يتخيل يتخيله جا... وحين تخرج دي جمعاه ودي قاعد يسرحها وحين تضوي قبل كان عندما تعود قاعد المخيال أكثر <تصفيق> حين جدي شبعات وجد بطنها ثلاث من المرعى. فلذا بدأ الله به تريح وحين تسرحون بي ولا؟ قال الله لكم فيها جمال حين تريحوا يعني حين وحين تسرحوا ربما قالوا لأن حين كان خصوصاً يعني, في يعني في انت ما القرآن على ناس يعني الناس يعني جاء الناس بدوا يعني العرب. بعز محمد فيهم وبيجي هذا كان كل حياتهم على لي على أنعامه قال ولاكم فيها جمال وحين تريحون وحين سترحوا يعني بيرتاحوا ويترددوا ويسم يعني وحتى أصواتها كم قد بيراجعها وكم قد بيسارها يعني بيرتاحوا لها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق أنفس أيضا بتحمل يعني إيش أثقالكم وعمتاعكم تبي تجي تجي وذي يعني بتوصل هاي بتوصل هذه الأثقال إلى أماكن بعيدة ما بتسو توصلوا إلا بشقق الأنفس يعني شهد وصع وصعوبة يعني شق يقولون لا مشقق أي ولا العنايم في الواقع كلمة أنعام المأكول يلا أنا على أنعام مش من الحيوانات يقولون البقر على الإبل والبقر والغنم هذه إيه والغنم بما بما فيها من ضأن ومعد كلها لا ما قد دخلها ما هي من الأغنام. وذبل كر هذا الحين قال إذا لم تكنوا بالغه إلا بجدل، بس يعني الحين كبيرة. وش تيجي الحين نفهم؟ نحن ما ما يعني في الواقع إن حتى هذه الأشياء هذه معنى الآن السيارات مثلا والطائرات نعم عجيبة نعم نعم يعني عجيبة. تؤسرك من مكان إلى مكان وانت مرتاح جالس يعني مفستان عشر من عنده أنت بعض المرات جالس في بيتك يروح مكان يروح من المكان إلى البيت <تصفيق> سياره يي وكذا وانت مرتاح وانت تنقلك من مكان إلى مكان بعيد لا تقعد تسافر بدون سيارة من يعني مي لك بهذا له مشقة فالله يعني هذا السيارة هذا في الواقع هذه من نعم الله من نعم الله يعني مهما بالله هذا يقول واحد في خلقها ربي حتى الأشياء هذه المواد دي بل في بل الله هذه السيارة موادها كلها في الأرض والمصنع لها هو الانسان والعقل هو اللي يعني نفكر بها والخالق للعقل هذا هو الله إذن كل هذا من الله إذن, إذن كل يعني يدخل في هذا كل شيء كل شيء من نستفيد منه هذا هو من خلق الله ما جهز الناس يخلقون يعني لو لا لا الحديد ولا لا يعني المواد اللي يصنعون منها شيء ولا مستطاع الناس ولا لا العقل مستطاع وفعلوا شيء ولا لا الهام الله مستطاع يفعل شيء إذن الله خلق كل هذا النعم وسهل بزبر تجدر ترى آية في نفس ال يعني يقول فقال قال واخرج وما لا تعلم يعني عبا يخلق في المستقبل أشياء ما بتدرقها لو بيخلق أشياء ما بتعرفها وربما مثل هذا الأشياء وسائل النقلة هذه معنا الآن إذن هذا المفرصة هي خلق هذه الأشياء هذه خلق هذه الأشياء وخلق هذه النعم السيارات والطائرات وال يعني وسائل النقل تنقل نائم من بلد إلى بلد وأمسع كثير يعني من إجرس واحد ما يبسر إجاثرها من نية لمهنية وتنقلها ترى من يعني من بلاد الى بلد يعني لا تنقلها من هنا لما خارج القرهب ما بلا تحملها اسهل بقي تنقلها من هنا ما سنعافك سياس يعني نعمة كبيرة نعمة يعني مش ما بها نعمه فالله والله في الله اللي خلق هذه الشيء هو اللي هو يستحق العبادة وهذه توجه اليه العباده ولا اي ولا صح انت توجه الى غيره والخيلة والبغالة, اللي تركبوها. والخيلة والبغالة والحمير لتركبوها هذا كان الحمل قال والحمير وزينه ما لا تعلمون اذا خلق الخيل وخلق البغال والحمير قال لتركبوها يركبوها الناس في ركوب فوقا يعني هم حمل وهي مثل الأنعام. الأنعام مثل الإبل. وهذه قال لي فوقها الخيل والبغال والحميد وزينة أيضا خلقها لي تركبوها وخلقها أيضا زينة جي تتمت أو ترتاحوا كما واحد فوق خيل يمرتاح ويرتاح وهو يعني يتخيل واحد فالله يعني نعمة كبيرة وكذلك تحين الآن السيارات و... وأيضا فيها يعني نستفيد من الآية ما بهمانع أنه يجي له واحد السيارة إذا استر يجي له السيارة يعني يعني مريحة يرتاح لها ويفيف عليها ويتخايلها حتى منظرها ما به بهمانع وإذا قالنا خلق هذه قال دينا لنا يركب فوقها ودينا إذا إذا كنا استطاع الإنسان أن يحصل عليها قال أيضا ما به بهمانع من أن يستعملها الإنسان ويزين بها ويرتاح بها ما هذا الشيء يعني يعني محرم هذا الشيء أباحه لنا الشرع لا فاخر ضمّه. إيه إيه. فاخر أسهل. أول مطاعم على الناس. لكنه يرتاح بها ويزده ويتستع بده. هذا أمر طبيعي. والخيل والبغال والحمير يركبها وزينة يعني خلقها لي يركبها وخلقها زينة. ما بلقى قال ما يعني كان قال للركوب وزينة ما بلقى ركوب فيه منكم قال لي تركبوا عبر بالفعل. وزينة هي منه. قال وزينة. ميهان. والله هي كان يقول لي تركبها ولا ويعني اي وزينه لكم ولتزينوا بها لكن لما كان فعل الزينه والله كان زينة وفاعل قال زينه وفعل ركوب البشر قال لتركبوها يعني خالف جعل فعل وزن والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينه ويخلقوا ما لا تعلمون ويخلق اشياء كثيره ما بتدرس لماذا ما قد وصلت اليها الان وباخلق هذا المستقبل مثل ما باللاحظ الان يعني ذلك وسائل النقل يعني ما كان تخيل واحد ولا واحد فمي من باس يعني أم أغنى الملوك ما كان يستطيع يملك مثل ما يملك مثل سيارة الحين قرقق ما بيسير هلا أغنى الملوك ولا كان كلوا ينقعون بالكذا فوق الخيول ولا عربات يو يعني مثل الحين يركبوا واحد في صندوق حتى أشد أشد من يركبوا واحد في صندوق سيارته الحين هل كيف ما ما بيصير مكسر لكن كان ها يعني أغنى الملوك كان يأخذ هذا كله. وظهر هنا الناس مرتاحين يعني نعمة كبيرة. في نعم نعم يعني أجيبها. يعني قالوا حتى يعني كل ما جاء من الوقت عاد بنيعمة الله بيجدد النعم، فأنه ما ما تستقر لا فيها كل ما ذا بيجي الأشياء يستفيد منها ويرتاح ولا أكثر ويتنعم بها أكثر. إلى حد ان برا الأشياء السابقة يعني ما عم يستروي إيش يعيش عليها. زي نعمة الكهرباء والإضاءة. بيوت يعني مثل بيوس يعني تيجي لك بيوس كبيرة ولا يسبر يبني واحد مساحة كبيرة ولا يعني بيتمكن البشر من من هذا الامر يعني كان امر صعب ذاك اليوم. سوينا نعمة ذر حين للتصالات. تكلم مع واحد بيو في مكان بعيد. تستطيع تكلم ما بلا كان بدعة ترسل. إذا معك شيء جابر واحد بيتكلم. تقول لك كذا هو صدق ولا ولا هو آخذ ولا ما آخذ ولا يقول لك ايوه ولا لا. تأكش على رسول. يسافر مني له لما صنع ويروح يقول له بس الماء ورجع يجي له ما عنده ويجيب عليك ويقول ما أدري كم والصرفه وصار فه والنفاق ولا لا على خير وواش ربما يروح وما جاء هذا هناك كده ما مكان ثاني يعني صعب ذحينه نعمة في إيش بالاتصالات هذه يعني يعني نعتقذ ذحين انه لا يقوم فرعان مثلا إنه يقدر كذي الجنة، <تصفيق> إيه الحياة، خيرا سيارات ده. سيارات فاخرة وراء البيوت ولا الم هذه المحل عمائرها الكبيرة ولا يقول هذا كذي الجنة على ما براء فيها، إذا فالله خلق هذه الأمور أيضا عدل نحن نعرف يعني هم في ذلك الوقت مثلًا في عصر الرعالة ولا في عصر في أي عصر من العصور السابقة بيقدرون ما عدل سابر ذات على فيها. يعني بيرونهم قدو مرتاحين، إذا هنا هذه متمكنين يقدرون معها لا، تدري كيف بعض الناس؟ ها برجع يجيب وقت من الأوقات، هذه الأشياء اللي بنستعملها ما عدي يعني, يعني ينظر إليها، ما عاد يعني بيقدر الحياة معها تعيشه فيما بعد، ليه يعني كان ذاك اليوم إذا بنا له واحد بيت وإذا أغلها لا إنسان زي فتحه ويجابدوه ملك، هذا هنا يعني فرق كبير. فكان هذا التجدد الأشياء يعني جل... يعني أحد أولاً جي يستفيد الإنسان ودري ثانياً يعرف واحد إنه يصبر إنه يجي أشياء يسمى التعب زيادة ولا هو دارفا في <تصفيق> يسبر الإنسان يجي له أشياء يجي له تعبه ويسمر تعبه ويسيب على وتنفع فيها رفاهية كبيرة ولا ينتبه لها بيقول لك الله برجع يخلق لك أشياء ما خطر على قلبك ولا أي ما خطر على قلب البشر إيه برياحه بريثويين يعني حتى من طريقة الحياة تدري ماذا أشياء برجاء يسبرت برجاء تتمتعبها ولا تخيلها لا حينها على ما تخيل السيارات لا تخيل السيارات ولا, ولا كهرباء كهرباء كهرباء كهرباء كل شيء كهرباء لا بيت الله الحمام لماذا باجي الحمام كذا؟ حمام يدخل جاء في شمه دهار لا بلا جاء هو وقته ما لا بلا يعني كل شيء يعني نعمة عيبة ما يدري الإنسان لكن يعني يدري واحد من هذا التغير وهذا التدريج إنه بأذبرع من أشياء يرتاح بها واحد زيادة ما تخطر على ذلك هذا معنى أذبر يقول لنا في الجنة ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر أشياء يعني وريها إلى بعد الحجيج يرجع يرتاح في الإنسان الله يبلغنا الجنه هلأ لا هي نوع مشترك كأنه بين الخيل ولا الحمير مخلوق يعني إذا جاء لا تناسل من جنسان يعني جاءوا مثلا قالوا وحمارة ولا العسل يعني واحد جنس يعني الزوجين واحد من الخيل واحد من الحمير بيخرج بغل قال قال إذن والخيل والبغالة والحميرة يتركبوها وذينة ويخلقوا ما لا تعلم نقول لكم هذه ما إلا في الواقع إشارات وي لكل الناس يقول يعني الآن يدخل في هذا النعم كل ما الامر يقول هذا الامر يقول هذا الامر يقول هذا الامر يقول هذا الامر يقول هذا الامر يقول هذا الامر يقول هذا الامر يقول هذا الامر يقول السبيل الامر السبيل هذا السبيل يقول هذا الحق يقول هذا يعني العادل هذا يعني الامر المستقيم الطريق الاخر حق على الله طريق الحج يعني انه يبينها للناس عليه يبين طريقه الحق للناس وبه طرق جائره به هي جائره لكن على الله انه يبين لنا طريق الحج هذا المعنى على الله قسط السبيل عليه انه يبين اي قسط السبيل يعني طريق الحج ومن الطرق جائر ما قال هو من هو من ربي وبه طرق جائره يعني اي الله ما يعني بيتخري واحد على الحد وتأدي إيش الخسارة ولو شاء هذا يعني الله إذا جع أكده خلق الناس وبنى يعني إيش النا هذا والكون هذا بنى على التكليف وندل إنسان مخير يعني سواء أراد يسلك طريقة خير ثلاثة طريقة شر أراد يسلك طريقة شر ثلاثة كل واحد مسمكين مهما حصل سواء كان بدولة إسلامية عاد أهله هي كيف يعادك متمكن، سطرت خير، كان بالكفر متمكن بعد الحجود عادك متمكن، سطرت الله دب يل على هني بيعلك لكن طريق, الحق. لك طريق أيضاً جائر وطريق على الحج أي لكن هذا حكمه الله يخلي الناس على اختيارهم. ما يشتي من يه يعني ان الناس يامنوا بغير اختيار يشتي انهم يامنوا راكم باختيارهم واذا ما يختار ايه اللي امر يدخل ما يدخل اي شرف الطريقه الجايه ما يشتي يجبر الناس كلهم على أن يدخلوا <تصفيق> يعني هو يشتي لكن باختيارهم ما يشتي ما يجبرهم لو يشتي يجبرهم كان يجبرهم ما رجعه شيء ورى شاء بعدها قال ولله عاشوا على الله, الله يقطع السبيلك <تصفيق> ومن هالجار ولو شاء على هالجهر مجمع لا شاء يعني إنه يدري يعني يديهم جمعة بالقوة يديهم يعني ما من حد قال لأنه هو المتحكم اللي على كل شيء لكن ما شيء هذا الأمر أن يدخل الناس إيش أن يهديهم بالجبل لمن يجي لمن يعني يجازف على هذه الحياة جزاء عظيم ما رح حدث ما هو يسابر جازك على كيف هو ذي سبلا له إذا أنت إذا استضعت أنت أنك تحصل على هذا الجزاء إذا أنت سهل ويجي لك الجزاء العظيم أما أنه يجبرك على الهزائف ما به كيف يجي لك ذلك الجزاء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر وذيث سيما يعني يبين لنا قدرة الله نعم علينا تستوجب استوجبنا هنا نعبده ولا نباله بغير أنزل لكم من السماء ماء لكم منه شراب ولكن يشرب الناس منه، وهذا شيء ضروري لحياة الإنسان يقولون منه الناس تنمو شجر منه وتثمر ان على الشجر وقال لكم يقولون شراب الناس شجر، فيه الناس فيه ان يعني يقولون ان الناس يقولون ان الناس لهم إذا قال لكم منه شراب ومنه شجرن فيه عطان في الشجر. في الشجر بالسيم واج يعني بترى أنعمكم بالأشجار. ينبث لكم بالزرع هذا هذا الإشج هذا الماء. ينبث لكم بالزرع. والزيتونه الزرع هذا يجيبه جمع وبر يعني برو وعير ونحوه. والزيتونه والنخيله والأعنبه ومن كل ثمرة. ومن كل الثمرات ينبث لكم ما هذا الماء ان في ذلك الايه التي يتفكرون يعني ايه عظيمه يدري واحد ان المفروض ان يشكر الله عليها يحمد الله عليها وانه ما يجد منها ما يتوجه بالعباده الا له ومنها ما يعصيه مهما حصل نبل على هذا النعم وسخر لكم الليله والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات دامس كل هذه الاشياء سخرها لكم يعني جعلها في مصلحه يعني جعلها تب... يعني في يعني دللها وجعلها حاجات تلفعنا معنى التفسير يعني جعل الشيء في مثلا حكي الإنسان فالله سخر لنا قال لي ألل يعني جعل في إيش في صالحنا وسخر لنا الأش النهر أيضا جعل لأننا بنحتاج الليل والنهار وجعل الشمس أيضا سخر الشمس وسخر القمر وسخر النجوم كل هذه مسخرات بأمره يعني سخرها جعلها في يعني هذه منافع البشر وحياتهم. إن في ذلك لآيات لقوم يعذبون. وما ذر علىكم في الأرض مختلفا ألبان. كل ما خلق الله في الأرض مختلف ويعني متنوع. أيضاً هو إيش خلقها الله؟ إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يذكرون. الذي ينتبهون. إن آية تدل على أن هناك إله. وإن هناك متحتم في هذا الكون وإنه يستحق الأشيء عن يشكر وعن يعبد ولا وأن يعبد غيره وهو الذي سخر البحر صرحت البحر هذا البحر الكبير الثلاثة الأهاج صخره عيش يستفيد الناس منه متعكلوا منه لحمًا طريًا وهو الأسماء يستفيد منه فوائد عظيمة يعني بيدخل دخل اقتصادي كبير الكثير من يعني إذا ما بيجمعها يشاطر على البحر بيجي محرومها من هذا الأمر قال الله عندما يتخل الناس هذه العين البحر قال لي ليأكلوا منها اللحم في الطريق وتستخرجوا من الحلية تلبسونها أيضاً تستخرجوا من الحلا والأشياء الجميلة والإحجار الكريمة وترى الفلك مواخرة فيها أيضاً بيستفيد الناس فيها السفن الفلك السفن هي الفلك هي السفن في بالاستفينة فلك والسفن أيضاً يقالها فلك يطلق على الجنة قالوا بسرات السفن مواخر يعني بتمخر الماء بتبول شو بقال ماء وتمجينه في نعمة يعني سخر البحر لأجل حتى هذا الأمر يستفيد الناس في ندر أموالهم وفي لسنات جلالةهم عن طريق البحر إذن هذا من سخر الله سخر البحر لنا بهذا الأمر وإيش قال وترى هول كمواخير فيه ولا تبتغوا من فضله يبتغ الإنسان من فضله ومن نعمه ولعلكم عليكم تشكون ها؟ لخرا لنا ينفعنا في التنقلات وفي إن إحنا ناخذنا للهواء يعني, يعني لا خلاص مش أسجلتك يعني هو أيضا حتى البحر لخرا لنا ينتج منه يعني وخلق لنا مثل الشجر والأخشاب هذه تطفو على البحر وهذه ما ما يعني ما في ترس ما ترسق فيه هذه تمسك لنا أيضا الرياح دي كان شو شو كلنا السفن والآن على غض ال العقل دي خلا يستطيعني يصنع الأجهزة ولاش ولا يعني والمولّدات اللي السفن كل هذا تفير من الله للناس يعني ما يستطيع الإنسان أن يفعل أي شيء لولا يعني لولا نعمة العقل هذه أنعم بها الله عليه ما يستطيع فعله لا يستطيع يسوي حاجة لو ما أنعم الله عليه بالعقل اذا هذا العقل فإذا بيقول ان الله كرم البشر بهذا الشيء بالعقل. لكن على هذا قال لنبتغي من هو وعيش ولا ولعل تشكرون ولعلنا على يعني حتى ينعم علينا بهذا من عبلا على نشكر الله عليها ونعرف إن إحنا نعيش إن إحنا يجب طاعته والامتثال لأمره إلى هنا يعني ربي من ربي يعني كان ندري آية خمسة من سورة النحل. عوذ الله من الشيطان الرجيم، وألقى في الأرض رواياتاً تميداً لكم وأنهاراً وسفولاً لعلكم تهتدون، وعلاماته وبالنجوم يهتدون. أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكَرُونَ وَإِن تَعُدُّنِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيره ألا ساء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين ربيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا من الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يزي الله المستقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون خلينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربه كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون قال الله في الأرض آخر آية في ليلة أمس قال الذي سخر, لكم سخر البحر لتأكلوا منه لحما الله عبده ملاحظ حين قال لحمه من قال طرية يعني لأن البحر إذا جا يعني السمك إذا ما جاهه طري ما جاء فيها، ما جاء فيه فائدة ولا جاءها يعني, يعني ما يعني السمك زيادة، ما بيزبر الارتفاع بل إذا جا هذا طري، هذا يعني ذي هو نعمة لنا اللحم الطري يعني السمك الطري أما إذا قلت بيت وما ما بيقاف ما أبي من هالانسان. لا لا الشيء يقولك زي هذي هو بي يعني هذي هو نعمة كبيرة اللحمة طيب لأن هو دي بي إيش بي يرغب في هالانسان. أيضا قال كلها يعني تسمى لحم يعني سواء بيقولوا السماء الغنم والدجاج ولا هذه في الواقع لحم. والله. العصب بعض المرات يخطي اللحم فاللحما طرييا كما لحم، تبرع لحم، كما راحا لحما وفي يقلد الحين على الطباء يعني زيادة فائدة كبيرة يكون منه هذا <تصفيق> لكن لا يا زيد يبتخبذ بعض الشيء تعالوا اشترهم قال اتعلى اه ينزل له وقال قاب الأرض روازي أنت بكم يعني قاب الأرض روازي بها الجبال أنت ميدا يعني بكم بكم لأنها يعني لأن إحنا كما قلنا لكم الآن قالوا اكتشفوا أن تشكلها الأرضية تحتها طبقات سائلة غازية يعني ما استقرس جي في حركة يعني من الحين جوا تحط على ماء. يعني ما, ما يعني أشياء فوق ما بتقول تحرك ما بتثبت لا يعني ما وضعت الآن زيادة الله قالنا نثبت الأرض بأكبر رواج لا هلأ فيلمونها بثبت الأرض الج كبيرة بتسبت الأرض. طيح. لكن ما بيهموها مثل ما بيهمها الآن. الآن كسيروا يعني الله وما في بعض الروايات إن كانوا يعني الملائكة عارفين إنها بت انتسماء اتمايت كذا بتحرك الجسر. قالوا كيف النبي اسمر يستجد فوق يعني بتعجب إن الله بخلق البشر عليها وخلق عليها حياة وهي على هذا يعني الهيئة. فقال الله الرواية. يعني عبا يسبر منا حسل يعني ليش النص ولا الأثر وقال في الأرض رواسي أن تميت بكم كل الله ما يلويه حظة وقشرها الأرضية حتى هذا يعني يعني الهزات الأرضية قالوا في الأماكنة الجبلية هي قليلة في الأماكنة فيها جبال وأنهاراً وألقى وألقى في الأرض رواسي يعني جعل في الأرض رواسي فيلاً ميتة فيكم وأنهاراً وسبلاً أنهار مجرى للماء للمياه وسبل وجعل طرق لعلكم تهتدون يعني لعلكم تستدوسوا يعني تتنقلوا من مكان إلى آخر وعلامات وجعل لكم علامات يعني خلق أشياء كثيرة على الجبال بيجي متنوعة أشكال مختلفة أشكال حتى إيش يستطيع الناس يتعالموا الطريق بها وجعل لهم أيضاً علامات يعني وخلق لنا في الأرض علامات يعني قال خلقها في الأرض رواسيق يعني جعل في الأرض رواسيق عن ثميدتكم وجعل أنهاراً وجعل سبولاً طرق لعلكم تهتدون وعلامات وجعل علامات وبالنجم يهتدون والنجم أيضاً حتى النجم يهتدوا به <تصفيق> قال كان نزل هنا فيهم قال هم أهل مكة وقال لهم كانوا زيادة قالوا كانوا مميز يعني مع خبرة زيادة على غيرهم <تصفيق> ايه في معرفة النجوم في ذلك الوقت لذا قال وبالنجم هم هم يعني في الخصصهم وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تتذكرون؟ يعني كان القياس في هذا السياق. أنه يقول يعني ليش بيجعلوا هذه الحجار مثل الله أولا تشتين هذه الحجار مثل مثل ربي يعني إذن لي قالوا ليش ما يقول أفمن لا يخلق كمن يخلق كان إذا على هذا السياق على هذا المعنى ليش ما قال أذن الله يخلق كمن يخلق؟ هو كان القياس هذا لأن يعني ليش يجعلوا هذه الأسنان والحجار مثل وهي التي لا تخلق ليش يجعلها مثل مثل الخالق لكن الله سبحانه وتعالى استنكر وقال بلجلي أن الاستنكار في الواقع يعني يعني هو يعني الإنكار عليهم حين جعل الله مثل هذا ما حين جعلوه مثل الله. ينجي قالوا يعني قالوا هذا مثل ربي يعني ربي نزل منزلته قالوا نزلوا, جعلوا نزلوا, نزلوا من يعني نزلوا يعني نقصوا من قدر من الله نقصوا فيه قدره قلت شو يعني هنا بيدعوا فراري في نزلوا نقصوا من منزلته ومن مكانته فاستنكر عليهم هذا الأمر ما يستنكر لأنهم رفعوا الظوالة لأن حين يقولون كذا في يعني تنقصوا من قدر الباري وهذا المشكلة إما إذا أريد يرفع قدرهم لما يوجد مآلها سهل لكن ما هي كذا في الواقع إنهم جا... نقصوا من قدر الباري حين يجعلوا هذا استشفاء الله فقال الله من يخلق كمن لا يخلق يعني كيف إنكم تجعلوا ربي من هؤلاء هذا لا يستنكر عليهم لأنهم إيج لأنه في الواقع حين يعبدوا يجعلوا لله شريف بنقدسو في قدر الله فإذا قالوا فا قال أفهم من يخلق كمن لا يخلق أهلات تذكرون يعني ما مفروض أن العبادة ما هي إلا خالق كيف يجعلوا غير الخالق مثله وكيف ينتصون من قدر خالق ويجعلون مثل باقي الأشياء مخلوقات لا تذكرون يعني الإنكار في الواقع إنكار أكثر عليهم على شيء في تنقي الله ويجعلهم مثل, مثل الأشياء من باقي المخلوقات من من هذا الحوار وهذا تنبأ أيضا إلى أن العبادة المفروض ما تكون موجهة إلا للخالق الذي يخلق الأشياء ولا بي شيء يخلق الأشياء هذا وال والمواد لله كيف نبيتوه هذا إيش الذي ما بيخلق شيء وأنت تعدوا نعمة الله لا تحصوها أيضا الله نعمه خلق أشياء كثيرة وأنعم عليكم بنعم نعم كثيرة لا تعدوها ما استرتو ما استرتو تحصوها عدد مثل ما جدك تعدها وتذكرها خلي ما تشكر عليها ما بلا إن الله الرحيم قال ما بيأخذك حين ما تشكر عليها كلها فهذا معنى قوله بعدها إن تعجوني مثل الله يرتقها إن الله الغفور الرحيم ما بلا بل ربي لنا لأن إحنا إلا, إلا المفروض إن المفروض نحن نشكر على كل النعم لكن ما بنشكرنا جدنا نعدها خلي ما نشكر عليها لكن حين رح مسوا أزعة كثير المغفرة بأي إيه, إيه؟ فإذا ما بلت يفهم ليش إذا إليه إليه هذا ليش احتمل العياط يقول إن الله الغفور الرحيم بعد أن تعبدون عمت الله لا تحصوها يعني كأنه قال تعبدون عمت الله لا تحصوها ما جذكم صلاة من الأولى ما لا تستطيعون أن تشكروا عليها لكن الله غفور رحيم ما بي أي ما بي يكلفكم بهذا الأمر أو يأخذكم عليه حتى يعجل على عليكم نعم فالله ما بي يأخذنا على هذا التقصير ولا من أيه يعني فلذا يمهلنا ويتركنا إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون يعني ما يخفى عليه الشيء فكل شيء ت تعمله ستحاسبون على والذين ت وهذه أيضا من خصائص البار الخالق خالق الإله إنه في كل شيء والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هذي بتدعوها من دون الله هذا ولا أحجاره لا لا ما يخلقون شيء ولا حاجه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ايضا ما يعني هم مخلوقين ايضا يعني هم مخلوقين ولا بيثبروه فهم بعيدين من اهله الوهيه اموات غير احيا حتى قال ما هم مثلكم ما هم مثلكم أنتم يا بشر أنتم بتعبدوا انتوا فيكم حياه هذا ما فيهم حتى الحياه أجل يبتعبدونهم يعني أقل أقل منهم وأجمل منهم أمواتهم غير وحيهم وما يشعرون عيانا يبعثون وما هم دارين وين بعسل بعسل الناس ما يشين إلا الذي الإله, الإله والعالم بكل شيء وبيحاسب على كل شيء وخلق كل شيء وبيحاسب على كل شيء بيحاسب الناس وذيه داريو بعث هذا فيه مبلغ مثل التهاكم بهم ما عندهم عنده يحاسبوا يبرد لي ولا والله ما, ما يحاسوه ما, ما ما يذربه اصلا الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون يعني كل هذه الاشياء تدل على ان الله اله واحد وان كل هذه الاشياء ليست شيء بالنسبه الى الله بعيده عن الالهيه الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره يعني كانها ما بيخافوا ربي بينكروا هذا الامر وينكروا وحدانيه الله وهم مستكبرون يعني بيستكبروا يعني عن هذا الأمر او بيستكبروا في كل الامر ما بلا كانه يشتي ان الامور قد حين قال الهكم اله واحد يعني كانه من ما سبق أصبح الامر طبيعي ان الاله الى واحد الذي خلق والذي علم والذي سوالهم علامات بالنجوم القاف الأرض لواصف كل ذي آيات في عددها كثيرة إذا أنت تدل على هذا إلهكم إله واحد هذا أمر شيء يعني أمر واضح إن إلهكم إله واحد لكن ذي ما بيخافوا ولا بباله باليوم البعث ما بيحينوا وعاندوا يرفضوا هذا الأمر وإن كان أمر حقيقي واقع لا قالوا الذين لا يؤمنون بالأي في الآخرة قلوبهم منكره. هذا <تصفيق> <تصفيق> قلوبهم قل الله قلوبهم أعجبهم أكثر ما يستطيعون بهم قلوبهم يستطيعون وما بالرؤ وهم مستكبرون ما بيرضوا أي شيء الحق ولا ينقادوا على الحق لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ها <تصفيق> <تصفيق> لا جرم يعني حقا الله لا يعني حقا ان الله يعلم ما سرنا وما ما في شك ولا حقا هنا لا شك يعني حقا ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أن يعلن. انه لا يحب المستكبرين يعني ما على شيء ولو داروا ومجتمع يعني عارفين الحق ما هو خادع يعني على حسب اعمالهم فهو عالم بكل شيء بما يسرونه وما يعلونونه إنه لا يحب المستكبرين فسيكون جزائهم يعني سيئ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأوضعين يعني قالوا كما قالوا مش أنزل الله هذا القرآن هذا يعرفوا أنه قرآن وأنه من عند الله وذي ما استطاعوا أن يأتوا مثله ولا استطاعوا يعني يتعجبوا من بلاغته وفصاحته يعني حتى تاكدوا أن هذا أمر لا يمكن ان يحرق يعني يخرج يعني يكون من البشر لكن مع ذلك يعاندوا ويضلل الناس ويقولوا ما بل هذا من اساطير يعني حتى ات الاولين واذا ماذا أنزل ربكم لاحظ يقول ماذا انزل ربكم قالوا أساطير الاولين يعني انزل ربنا أساطير الاولين كان معناها كذا وهو في الواقع نوع من الاستهزاء يعني, أنجل أنجل يعني أذي بيقولوا أذي بيقولوا ان ان هذه يعني يذيب يقولوا يذيب يقولوا انزل الانزال ما لاكاي ابو لا الحزاوي هذا من باب السخريه يعني ما يقولوا هكذا يجيبوا على هذا السؤال لان ما بيعترفوا من عند الله لما قال ان ذاك رسولكم الذي لمجنون الرسول الذي قال هذا الرسول الذي رسله ربي سلاكم يعني الذي بتقوله هذا إن الله ارسل إليكم جاء معناه كذا ده كذا كذا وارده في كثير يعني عند الكافرين استاذ يقول هذا الرسول أذيو رسول ما كذب. هو معناه كذا وذيه كذا قال ذي انزل الله ذا عندهم يعني ذي بتقوله تبتعون إنها كذا ذا ما هو لاحظ حزاوي وقصص منهج وإحتاجات من الأولين نعم بيحملوا ابزارهم يعني بيقولوا للناس كذا اللي لهم ايه يعني وهم بهذا الفعل في الواقع بيتحملوا ذنوبهم هم وذنوب غيرهم معنى يتحملوا ذنوب يعني ومثل ذنوب غيرهم يعني بيغلو في انفسهم ويتحنوا ويتحولوا يعني بيتحملوا اسم يعني مثل اسمهم يعني الناس بيقولوا ما ثنا سنة, سنة سيئة كان عليه وزره وزرها ووزر من عميده يعني يتحملوا أفزارهم ويتحملوا مثل وزر الذي يغلهم لا ينقص على المتبعيه وهم وزي لكن ما معناه أن يحملوا أفزار الذين يغلونهم إنهم عادة جولة جعلة مهي كان معناه من قتل يسمعوا أن يحملوا أفزارهم ومثل أفزار الذين يغلونهم يعني هم بهذا فعل يعني بيخلوا إلى درجة طبيعة إنهم بيتحملوا أفزار لهم إن فوزرهم وكذلك كل من ثابعا بهذا الظلال لهم مودر مثل مودرهم. قال يزا... ليس يحمل أوزاره من الله مظانا لام العاجبة. مرهن يعني ها يفعلوا مرهن هكذا مرهن لتكون النتيجة هكذا. ما من فائدة إلا أن يتحملوا أوزارهم. يحمل أوزارهم كاملة. الأوزار يعني الذنوب. يوم القيامة كاملة. ومن أوزار الذين يظلمونهم ومن ما بيشلوا ما أوزار ذلك. يعني بيش يعني بتحمل أوزارهم الذنوب. هذا واضح ولا؟ ويحملوه من أوزار ال ال المتبين، من اللي تبعيه، ويأخذوه من أو من أوزار المتبين يعني في الأشياء هذه قضاءن بها يشلها ما يعني مثلها يعني باجي لهم يعاقبو على ظالمهم، ويعاقبو على بعض الذنوب ذي المتبئين، وهي أذي تبعون بها. يعني لأن ذحين أ أظفار الذين يتابعهم ما كل مع أشخاص باقي بايحملوا هذا مثلها ما بالذي قلت فيها هذا الإيش هذا الظفر باقي عد باقي ال يعني هذا المظل يعني الكبار مثلا أظفار هذولا لهم عقوبة يعني يحاسبوا على ذنوبهم هذا وحده وكل من يعني يعني أظله يعرفين حرف فهذا الانحراف ذي له قال بيجي لهم أيضا وزر مثل وزره يعني بيجي لهم إذن يعني اللي بيقال وزرها ووزر من عمل بها ولأن ما كل أعمال الم المستبع في الواقع تعتبر تقليد وذلا فلذا قال بيحمله هذا ولا أوذارهم ومن أوزار الذين يغلوهم يعني ومن أوزار لهم وش الأوزار اللي بيحمله من يتحملها قال الله تبارك فيها أبي قال فيها وقولنا رغم مانا يحملوا أوزارها الأوزار الذين غلونا ما معنى أن خلاص ما يزالون جي ما بلا يعني مثل يعني يحملوا أوزارا ويعني ومن أوزار يعني هو مثل يعني وبعض مثل الأهل وبعض من مثل الأهل ما يفعلها ولا يعني بعض ما فعله المتبين لهم ما معنى يحمله الله يحمله مثله يعني المتبع لهم في الظلال الذي يعبد أصلا مثلهم وينكر القرآن المسلم بأي آخذ على هذا الزعل على عبادة الأثناء وعلى إنكار القرآن فهذا الإذن بقى يعني بقى على آخذ على هذه الأتباع وأيضاً آخذ مظل لله ماذا يخذهم يثبرون وكذا لأنه ماذا يثببون لهذا الزعل المسلمات بغير عمام يحملوا أفزارهم كاملة يوم القيامة ومن أفزار الذين يظلونهم بغير علم وما يعني يظلون يعني أفزارهم وما معهم أي وسيلة ولا معهم أي يعمل. يعني ما معهم دليل على على هذا الطريق وعلى هذا السلوك، هذا بيظلوبه. ما بالله يتبع كأنه للهوى. هؤلاء ذي بيأه بيحارب القرآن. يقولوا ما بالله صعدوا للأولين بيظلوا، بي يعني بيظلوا أنفسهم ويظلوا غيرهم. ويجي يعاقبوا على فعلهم وعلى يعني على يجي لهم عقاب أيضا. مثل عقاب ذي بيتابعهم. على ضل آخر. نعم. مو يعني هذه الاشياء مبلغ على الظهر بغير علم ما بغير علم يعني منهم يعني هم الناس بغير علم يضل الناس بغير علم بيضل الناس معهم ولا الناس ما هم حين يجو هنا مثلاً أذيب يجي يدعي إلى حرب الإسلام يدعي إلى هذا بغير علم ما مأهد دليل عليه ولا مأهد بينه يدعي إلى هذا بغير علم ويظل الناس بغير علم ما مأهد أي شيء يستدد إليه ما بالله هذا يتبع الهواء يعني منهم فهمتوا أن أذيب يستقعوا منهم بغير العلم يعني ما تقول بيظلوا الناس بغير علم هم. لا لا ما هو لا ما ما معنى بغير ما دام لا لا ما ما لا لا شو ما <تصفيق> <تصفيق> الله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم البيانة ومن أوزار الذين يظلونهم بغيرهم ألا أساء ما يجرون يعني, ألا يعني ما أسوأ هذا الحمل ما أسوأ هذا اللي يتحملوه هذه الدنوب الكثيرة قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخرى عليه مستقف من فوقهم وأساهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم يعني يتحاولوا إنكار الحد وإنكار الشيء الواضح وإنكار الحجانية الله وإنكار دعوة الأنبياء فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني كأنه هنا أبطل الله مكرهم ووضح ووضح يعني أيش بطلان عقائدهم يعني هذا ما تماما مثل حين يأتي وقال ايش يعني من جمعة واحد بنيان ورجع ايش يخرب ربي القاعدة حقته وقال امهد كل شيء أي كأنه قال قد مكر الذين من قبلهم يعني كأن على هذا الدين ولا على الله ولا في محاربة الحق فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني أبطل مكرهم وأيه وزعهم في إبطال الدين وأظهر الحق مثل حين قال يعني يبطل يعني كأنهم أسسوا لهذا العلم بتأسيد كبير ورجع أبطل الله من حيث لا يشعروا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه المستقبل من فوقهم وأتهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يعني ويش وانزل الله عليهم العذاب من حيث لا يعني يتوقعون فهذا في الدنيا ثم يوم القيامة يخصيهم قال يخصيهم يعني يذلهم ويهينهم ويقولوا أين جركائي الذي ل كنت امتشاة فيهم قال يقول الله إن حفتشات قنائه أي شركاء الذين كنتم تشاجعونه يعني تشاجعونه جاء معنا إيش تخافمو فيهم؟ وأنا شركاء الذي كان بتشاجروا وتقولون إن مالها وت عنهم. وين وأنا مذا حين يوم القيامة؟ وأنا الشركاء حقوني. الذي يقولون مشركالي. ماذا إذا ما سخرية بهم يقول... يقولون يقولون شركائي. قال أنا الشركاء الذي دي... كانوا هذا معنا تي في... تشاجعون يعني سببهم. هذا يقولون تشاقوني يعني تجادلون فيهم ولا لا تشاقوني يعني بتعصيني أنا وتخاصموني أنا وذلك قالوا بمخاصمة مثلا الرسل والمؤمنين قال بجاء يقول لهم قصة قال الذين أوتوا العلم ورجع قال يجي ناس بعضهم يقولون من الملائكة بعضهم يقولون الأنبياء والعلماء ورجع يجي وقلوا يتكلموا في هذا الموقف قال الذين أوتوا العلم إن الخضية اليوم والسؤى على الكافرين <تصفيق> قال الذين اوتوا العلم يعني في هذا الموقف عندما يديهم ربي يقول ها وين ماذا هنا شركاءكم الذي كانوا يشغلون بسببهم والله يا ذلون ناقشوا بسببهم ورجع يقول ناس من, الم... من العلماء قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين ماذا احنا قال باي هذا اليوم هو يوم الانصاف والخزي والمهانه والمذلة بات الحق الكافرين الذين توفاهم ستوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالذين توفاهم الملائكه يعني يموتون وهم ظالمي ما يقولوا كذا يعني العلماء كذا. قال السلم يعني استسلموا كان استسلموا يعني خضعوا تسلموا ايضا لا يقوموا بالقور فالقاموا السلام قالوا وقال ما كنا نعمل من سوء ورجع قالوا كذلك انا ما كان ولا كان بنخرب ولا بنمحك. ما كنا نعمل من سوء بلا يجواب عليهم إلا يعني إلا كانت تعمل السوء إلا يعني بلا يعني إلا قالوا إن ما قالوا اللي كان بتعمل والله داري بكل ما كان ليش بتعمله اللي بده يعني كمان بتواحد لا لا وفي الواقع الانسان في مقام الحيره ما ما عبيه السر انه ما عجب شيء بده يجيب اي حاجة لو ما عدا نفسه لا يعني في مواقف ما يتكلموا بها لكن في بنزين موقف يعني شئ إن بيزبر الإنسان يتكلم يدافع عن نفسه في حاجات ما هي نافعة هو واضح أنها بعض الأحيان ما يدري يسبب. <تصفيق> إلا <إن> <تصفيق> قال قاله إن الله عالم ما كنتم تعمل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يقولون ما بدأوا ادخلوها وترون أنكم معن معكم مخرج ولا جيه ماي ودخلوها مقدرين عارفين أنكم بدخلوا فيها ما عد بخرج منها. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مسوى المتكبرين يعني ما أسوأ هذا الأشياء المسوى والمقام الذي بايقعدوا فيه وقيل للذين اتقوا بالمقابل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم واش أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير ولا نعمة دار المتقين قالوا ذي أحسنوا واتبعوا للأشياء الحق بايقين حسنة في الدنيا يعني باكا من الله ويجدهم خير في الدنيا وعدف الآخرة هو أحسن بكثير ولا نعمة دار المتقين فالأهل الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا دار الآخرة خير هي أفضل وما بمقارنة ولا نعمة دار المتقين <تصفيق> لا هو درام الابتداء لا يجد التأكيد قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولا دار الاخره في خيرا ما. في العمل ابتداء في التأكد نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دار يعني ذلك الجوابين قال ماذا أنت ربهم قالوا خير أنت ما بينزر أنت لا خير إيه إيه ولأنها قدوا استغنائنا بذكرة في السؤال قال ها قال ولا نعمة دار المتقين جنات عدن وشي دار المتقين قال نعمة دار المتقين التي هي عش جنات عدن يدخلونها جنات عدن يعني كأنها الخلود وبقاء أماكن للبقاء والخلود يدخلونها تجري من تحتها الأنهار إيه فيها معنى البقاء نعم فالخلص. تجري من تحتها الأنهار يعني بيجي الأنهار واصل بيجي تجري تحتها بدون أن يفعل الإنسان أي شيء يعني المياه وهذا بيجي أيضا من أجمل المناظر والأج والأماكن التي يتمنى الإنسان يعيش فيها إجوى الخضار مكان أخضر كله أشجار كثيفة يعني حتى أنها يبتكاد ما ترى السماء منها فليه ده يسميه جنات ونرى هو ما هذه دي يعني حتى إنك ماش كات الضوء منها وأيش والمياه كانت تجري تحتها بيجي مناظر جميلة وتستمر هذا الحالة يعني تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشعل وما في هذا إن أي حاجة منها تحصل هو لأنه يعني هذا بيع يعني منظر بيجود يعني قلنا لك هذا المنظر بيجوا هذا المكان بيجوا حاية بتسعد الإنسان بشكل كبير. يدخل في أماكن خضراء والمياه بتجري من تحتها. يعني بيجي أماكن يعني بيجي بيرتاح فيها راحة عجيبة. في تحت الجنة يعني في الأرض. لا في الأرض في الأرض الجنة يعني بساتين بساتين كثيرة على مدار النظر خضراء. كثيفة والأنهار تجري في الأرض حق يعني إنه في السواقل لكن أنهار جاري أو واطل قيو الواطن قال تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون عد هذا وش ما يشتي واحد حصل ما يحتاج يتعب ولا ما بلا الرغبة يلغب في شيء حصل له وهذا يعني حاجة عجيبة لهم فيها ما يشاءون كذلك يجد الله المستقيم كذلك يجزى الله المستقيم كذلك يجزى الله المستقيم مثل ها, ها يعني الجزاء يجزى الله المستقيم الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يعني الذي بيموت هو وهو طيب واه يعني هو يعني عمله صالح لان الموت والمديات عندما يموت الانسان على صلاح في خير برخه واذا مات على فساد في خلاص لو يعني مهما كان عملك ثابت. قال الناس قال الذين تتوفى يقولون سلام عليهم. بسلموا عليهم الملائكه بما تعملون بيقولوا يقولوا نعم. ادخلوا الجنه يعني ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون عاد. وعاد فيها من يعني من المدح لهم قالها الحين يعني الحين يقول ذا حين جايزكم حين هنا. حين يعني احصلوا على جايزكم بما كنتم تعملون <تصفيق> لا ما ما ما لا ما نفس له <تصفيق> بس بحتاج يجي له لقد ما ان اردت ان اردت ما يستهل الإنسان ولا يعني يعني لو ما ان اردت ان اردت يعني اردت ان يعني عمل اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت كذا اردت ان اردت ان اردت ان لا ان لك ان ما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك هؤلاء الكفار الكفار لي أبえ والإنيى autre والدخول بهذا الدين وَمَرَيْئِين لَهُ هل ينظرون يعني ينتظرون وش مرَيْئِيلِ لَهُ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ما إلا ما رئي إلا أن يأتي أمر ربك يعني يوم القيامة ولا لا يأتي الملائكة يعني بالاعذاb بالعذاب؟ ما عيث الله كذي يجي ايش يجي العذاب ولا يجي يوم القيامة؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. بسبروا كذا. قال يعني المفروض إن يستعذب الأول ما بيرضي منه في عاند ما يجي لهم عذوبة حايلة. ورجع ينساه في الدنيا أهم لا رساه في الدنيا أهم وعذمه في الآخرة أجد. يعني وش ما وش مريع إلا؟ يعني يعني حين ما أمن وكان يقول ما هو نافع فيه ما ذا المريء إلا يعيش. قل الله يجي الملائكة ولا يجي أمر ربك ما يجي والله يعني عذاب قل الله يجي بالعقوبة العائلة قل ربك يعني هو الموت كذلك فعل الذين من قبلهم يعني الأمم السابقة كان يسبروا كذلك ما بير الله ولا الحق لما يجي أجي الله عقوبة السم ويجي موسوهم ويجي من ويجيهم العديد عذبوا في الآخرة وما ظلمهم الله حين عذبهم سواء بالدنيا ولا في الاخره ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما ظلموا انفسهم ماضي بي... وارسلوا انفسهم الى هذا ال... الى هذا العقاب الى هذا الم... الموقف ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما يظلمون لانفسهم يعني حتى ان ما بياثروا حين قال قدم الفعل ما بياثروا على ربي ولا يضر شيء ما لازم يضر انفسهم فاصابهم سيئات ما عملوا وحاجه بهم ما كانوا يستاذنون اصابهم سيئات ما عملوا يعني جزاء جزاء ما عملوا اصابهم اناذم يعني هذا اللي بيحصلوا بسببا ما هو ظلم من الله بل هو بسبب اعمالهم فاصابهم سيئات ما عملوا وهذا بهم يعني كان احاط بهم ما عاد معهم منه مهرب ما كانوا بيستهزئون وهو العذاب لأنهم كانوا بيستهزئوا ويصفرون العذاب هاول العذاب هسه كافي يعني سخريه عيبه عندما يحذرهم و ينبههم يعني رسول يعني في همة عجيبة يلا قال ينقدر فوسهم قال أتى أمر الله قل يلا انتبهوا اللي حقوا قالوا و جعبيد خروا قالوا ها قالوا خلاص لعد حد يشتغل ولا حد حد يسبر شيء قلت لقيامه قاله قد أمر الله و, و, و يا ذا قالوا ها واش مدقوا أنت لناك أتى و يلا مرة ثانية قل له مرة ثوله ها يعني تركوا أعمالك وهذا كله من السخرية فحين عدوا قال قالوا قالوا جاء ما جاء وبعد القليل أولا يثانيهم قالوا هلاش كنت قد أتى عما بالله ما يجاب وما معنى أتى وشتي يعني انتبهوا لأنه في الواقع بيتري واحد معنى حين نقول أتى انبه الله يعني حصل انتبه بيجل لنا برجع يموت واحد وما قد انتبه ريا يموت واحد وما بده انسف في ربي سابق يعني اسرع لاني برجع اذا بعد عن كده برجع يموت وما بده انسف ورجع يندم على الندم فالنبي بحاول يحاول ينقذهم وعاد مستهزئون قالوا اصابهم وحاجه بهم ما كانوا به يستهزئون فالدنيا ما بعينهم ايش بالاخر يلا هنا يلا يلا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 والذين هاجروا بالله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب مِنْ حيث لا يشعرون أَوْ يَأْخُذَهُمْ في تقلبهم فما هم بمعجدين أَوْ يَأْخُذَهُمْ على تخوف فَإِنَّ ربكم لرؤوف رحيم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 وقال الله لا تتخذوا إلهين لا وقال الله لا اثنين انما هو اله واحد فاي فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واسبا اف الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. الله تعالى وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من هذا قال قبيض عذرو بيتعذروا به بيبيحو يردوا إيش ال يعني الملامح على الله يعني يرد الله على الله شير أقد أشركوا بالله ورجع يتعذروا قال هلا بتربي نحنا إن نحنا منها ما نشرك ما من نشركنا يعني إن نحنا بنفعل ما أراد الله يعني لو بتربي نحنا نتقشرف نحنا تركنا ما هو زابر كأن نفعله إلا إذا بد لا إذا شاء الله لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء لكن كأنه مشتوء أن الله شاء لنا هذا الامر وذي شاء أن نعبد غيره وذي شاء أن نحن نحرم الأشياء هذه مع المباحة يعني بنوا مذهبهم على أن الله أجبرهم على هذا الفعل بيعتذروا أن الله أجبرنا على هذا الأمر فش لا يستون لا إني أرادوا لا ما ربينا ما جاء ما جاء قد أي شيء من إن شاء الله ما عبدنا من دونه مشاء نعم تحصل يعني إيه بقدر بينهم إيه يعني لو جاء كان يستنف شاء الله هذا الأمر فعتردوا حين أشركوا قالوا من ربي أذي يعني هذا أمر من الله ويو بتربي نحنا ما, نشركنا ما نشركنا. قال قال قالوا هذا عن مذهب المجبرة. لان المجبره بيجعلوا افعالهم قالوا إيش؟ من الله. لأن فعل في الله هذه هذا فعل. وأنه لا يستطيع لا يفعل إلا الله. لأنه قالوا ما على شيء ما شاء الله. ورجع قال فعل قالوا قدو. شاء الله. فعل. وخ... يعني قال هنا بيحمله ذنوبهم إذن على رايش على الله قال حين قال الزمقشري هذا من أهل عدل والتأخد قال وهذا عين مذهب المجبرة هذا كلام المشركين قال وهذا مذهب المجبرة نفسه جواب واحد من المجبرة قال لا من المجبرة أنه موضة ولا بلابيس ما يشتوا من صد ما بلابيس يسخروا ولم المجبرة يشتوا من صدق إنها عقيدة <تصفيق> أما ميبر قالنا من صدق شيء عجيب أن لا بدرب إن ما شاء الله يعني أن الله هذه شاء أن يعبدوا غير الله وأن الله هذه شاءهم أشي يحرموا ما ما حل الله أن الله أبيشاء هذا الأمر <تصفيق> يعني بيجعل الله إن الله بيشاء المحرمات وإيش بي يعني مثاب غريب وبيعللوا بيقولوا ما نسابري يقع شيء إلا شاء الله في هذا الركن لا يقع إلا ما شاء الله وما شاء الله سيقع. ورجع عمه كل شيء ولا ما عن يالمعاصي والفوائح و شيء كل شيء الله ما مسابر يقعد والله ما يشاء قلنا لا ما الله ما الله عنها و يقعد قالوا غير الإنسان فعل الله والله كتمكنه. يفعل الخير وفعل الشر لو فعلاً، لو ما بالله الله هذه بيشاء هذا الأمور والله هذه بيتحكم يعني أفعالنا كلها من الله وش عب لنا أنبياء لنا؟ ويجي لي؟ وهذه بيتحكم فيه نعم وهذه بيشاء لنا أن نحن نفعل الخير وهذه يشاء نفعل الشرف وش عبا يرسل لنا أنبياء ويدعونا ويأب لهم معجزات وأدلة وحارب ومثل يعني ما عندها فائدة فاذا قام بعثنا في كل امتي رسولا يعني هذا الامر يعني كان في شيء يرجع عليهم بعد هذه الايه وقال الذين شرطه لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا عبد ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم كان يفعل المعاصي ورجع يقول ان الله اراد هذا الامر هذا بقضاء الله وقدر فهل على الرسول الا صلاه مبينا قال ما على الرسول لا يبلغ بعد هذا الامر ما على الرسول إلا أن يبلغهم بلاغ مبين واضح وكل يسوي يسويه ما بده قد بعثنا في كل أمة رسولا انا أعبد الله قال نبعث في كل أمة رسولي بإيهم ونبعث في كل أمة هم إيه وما بيعالوا لا ما شاء الله ما عبه كان في هذا أيضا جواب عليهم قد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله يعني فقط ويتني الطاغوش فمنهم من هدى الله فسبحتك وإليه يعني أي غير الله يتنوه أية غير الله لا تعبدوا أية آخر غير الله هذا الشرك هذا انا نعبد بس انا رسل هنا ربي والله بيرسل في كل أمة هم بيقولوا لا ما بلا... احنا ما يعني ما بنقدر الله شاء منا الأش هذا الشرك ان شاء الله منا نحن بنعمل هذا المعافي فهو يعد بيرسل في كل أمة ان يعبد الله ونميتنوه غيره يعبدوا غيرها. يتنبأ الطاغوت يعني قال كل ما عبدون الله. قال أبعث, أبعث الله في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله ويتنبأ الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. إذا منهم من هدى الله فأنا منهم من استجاب فيسر الله له الألطاف وهدى معانى على هذا الأمر. ومنهم من رفض وحقت عليه الضلاله عن الحق نعم. لنفهم اذن حتى قولنا من هذا الله وما زالوا نقول لنا الله يعني ان الله خلاه يجي كذا اقبالنا هذا الله يعني ان الله يهديه في الواقع الناس جمع الله يهديهم يعني يدلهم على طريق الخير ويحثهم على طريق الخير ويجعلهم الادله لكنهم ما يستجبوا منهم من هذا من الله واستجاب فهتدى ومنهم ما نفع فيها الهدايه بيهديها الله ما نفع حقت عليها الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاجبة المكذبين قال انظروا في الأرض سيروا في الارض وابطروا الا يعني المدن السابقه والقرى السابقه ايش صلى الله عليها العذاب في الدنيا وانظروا كيف كان حالهم لا يعني يعني الضلالة, الضلاله يعني ما أرضي ما أرضي لمأس يعني حتى ثبت عليه هذا الأمر استمر فيه إن تحرص على هداهم فان الله لا يخذ من غير كان النبي بيتعب تعب شديد في هداهم يستيهدهم وهم ما بيرضوا فقال الله إذا الشيء قال فإيقنع. إذا به واحد ما يشتي يسمع الحق وقدرته الله إليه الحق والهداء ارفض ومهتدى هناك قال اقنع من معده مهتدي ما لا يهدا من يضل هنا معنى من يضل الله يعني من يتركه لأن الله يهدي الإنسان يهديه يدله على طريق الخير ويهب له السبل ويهب له الطاق يهب له إرفع الحد فإذا رفق لا, لا سهل ولا لا مقارن حمد لحين إن الله بيجعل كل إنسان بيرسلها الهداية الى كل انسان ويجعلها ألطاف وتنوير وتعريف حتى يعرفها الحد إذا أعرض إناداً واتباع للهوى يعبيه بقام من الألطاف لكن زاد في الامتناع زاد في الإعراض لما يسلب كل الألطاف و... يعني, يعني يسلب المعونة من الله فهناك ان الله قد يعني يخذل الترك يظله الله يعني يتركه الله وما بيضل الله الإنسان إلا أن ما بيترك يعني إيه ما بيترك إمداده بال بالأش وما بيترك مساعدته إلا لأنه ما بينتفع كل ما الله الألفاظ ما ما استفاد منها ما بيستفيد منها كل ما قال ما الألفاظ استفاد ما بفائده ترك الله الألفاظ فلذا بيقولوا يظله يعني يخذله يعني يتركه من الألفاظ والمساعدة فإذا قد ترك الله يعني إذا قد خذله الله ترك من الألطاف فقنا عن عذابه ما عذاب نافع في شيء لا يهدى من يضلله الله يعني من يترك الله أيه من الألطاف لأنه ما الله ترك إلا وقد أيه إلا وقد إلا وقد أصبحت عبث يعني ما في فائدة ما يمكن ما يمكن أن يستفيد والله بيترك الألطاف حين ما تنفع فيه ولا يأثر ما عبد على ضايع هذا ما يؤذ منه فلا أدعي فقنا عن عذابه إهتدى المعجَّدَكَ لا يهدي لا عند ولا غيره هذا على قراءة نافع لا يهدي من يضل ولا لا يهدي من يضل ما عاد سافري هدي وكذا عرفنا ما عاد ما عاد نافع في شيء سلبها الطاف لأن ما أثرت فيه فاي عباه يروح يطلع الطاف ثاني مرة يعني لا قدي عبث ما له فائدة ما عاد هادي واحد عرف الله يعني قد يعني حصل أن ما بيستفيد من الألقاف ولا يتأثر بها ولا يبال بها، وما لهم من ناصرنا؟ هو لا يجي، لما قدرتنا بيضل يعني الله، بيضل يعني الله. إذا قلت لغيرك على ما أسميه، فيبكي زين معنا حكمنا أحمد حمل على بيضل يعني يحكم، ويبكي معنا أن الله لا يهزم من يحكم الله بظلاله. أو إيش ليش حط المظارف؟ بس معنى من الجرود، ولا استفاد من العبر، ولا استفاد من الأبطاف، ولا تركها الله. الله ترك يعني ايه؟ ترك مع لأنه ما أمد هذا المعنى ما بتأثر فيه. ما عند الله حاجة ما لأن هذا شيء من العبث. من إن معه ما منه شيء، أخرى. ايه. تتبع حجة فالكفاية تتبع حجة فالأول فالألطاف فالأول تتبع حجة نعم والله في الواقع تتبع الله داري من بداية ما مسألة يدري وما يدري ما بلا مثال يدري حجة لكن عندما تجعلها الألطاف كثير وخلص ما عبي يزيد لها الألطاف وهي المساعدة قال إن تحرث على هداهم فإن الله لا يهدى من يغل وما لهم من ناصرين وإذا قد أي شيء. بدوم ضال وخذرها الله ما عاد احد يمكن ينصرهم من الله ولا يحمي من الله لان الله ما ما حد يجيء وما لهم من ناصرين واقسم بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت قالوا قالوا اقسم بالله بالايمان إن الله ما, ما ميز دي دي على دينكم الله علي أذي كل الناس قال ما حد ما هو لاني الله أي أحد. نوع من التحدي نوع من التحدي ونوع من يعني زرع اليأس في رسول الله ساجل ما هم ما هم دالي. ما هم دالي. لا, لا اشتوى يجل يجنع الرسول بلاجم. بلاجم. ما بلقى للمحمد ليمان يقول ليش كان عقل شيء منهم انهم يقولوا محنا دائم ما, ما بجالنا بس لما يجي ويصد ابهم الحائلين يجرون محنا دائم يقولوا محنا صح لنا ولا صح لنا ولا صح لنا ما بلقى انهم يشتوى يعني يدرعوا اليأس في رسول الله يدمع انهم يبدأ قالوا قلوبنا في كنة ما دعونا عنافت انقف فلاه ما جهدك ما لا. لا انا راجع ديقولوا كذا يجتمع لا عيد عيده قالوا اقسم بالله هنا قالوا اننا اطف على وقال الذين اشرفوا ان شاء الله ما عبدنا الاول وقال الذين اشرفوا ان شاء الله ما عبدنا من دون شيء وأقسموا بالله جه ايمانا هذا لا مشركين لا ابعث الله من يموت اللي قال ذاك الجمع الشير قالنا اطف له على ذنفتان عظيمه او حمل من الذنوب والمعافي على الله يعني هي إتزامن بأنهم لن يبعث أحد إنكار من بعد حلفوا بالله لا بالله إن بي, بي بالله لهم ما يشرفون إذا يقول من الذي خلقهم يقول الله هذا الذي بعده أثناه فإذا بيقول ما بله أثناه بسخرف من الله وما الله خذ ثابت ما فيه كلام. فأقسموا بالله جهدا لا يبعث الله من يموت. بلا. جواب الله عليهم قال إلا. هذا لنفي. ما قبلها. يعني ما قبلها. قالوا لا قال إلا بأي بعث. يعني الكلام السابق. قالوا لا لا يبعث. قال يبعث. كان قال بلا, بلا يبعث الله من يموت. وعدا. هذا وعدا قالوا إنه باي مفعول مطلق يعني مؤكد. ما أكذب للمضمون الذي بعد بلاه، لأن معنى يبعث الله إن هذا شيء وعد. يقول يبعث الله من يم من يموت يعني في عذاب هذا الأمر. ويجاء وعداً هذا ذاكيد يعني ما بعد ألا با ما بعد بلاه بلاه قال بلا نقول يبعث الله من يموت وعداً لأن معنى يبعثه الله من يموت في عذاب هذا هكذا قال وعدا. وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال لكن أكثر الناس لا يعلمون ربما أنه يعني لسه شكلها يمشوا معناها لا يعلمون بكثير يعني أكثر الناس يعلموا إن حتى قالوا لو ما به بعض يعني حتى لو ما بعض لو ما وصل إليهم الرسل بيدرو بيدرو يعني كيف أنه عالم كذا ويعني بيدرو مشي خالق, خالق ما أخارك ببه لكن هناك مظلوم ظالم ومظلوم وبهق قوله كبير ويموت المظلوم ما كده انتصف يوم بيث في الناس يجي في انصف فهنا بيث معناه اكثر الناس لا يعلمون يعني يعني ايش واقعهم او لا يعلمون علما يؤثر فيهم ما بيشي بيأثر في الناس يعني اكثر الناس ما بيؤمنوا بالآخرة ايمان حقيقي يؤثر فيهم فلذا بيتهاون يعني تهاون الناس في شعر المعصية فهي ترك الواجبات يعني مثل حيث ما هو مصدق والله انت اهملتوا في الجحال انهم اتباع منهم ولكن اشتنبه الفرد بين من يصدق بان هناك يوم قيامه وان هناك باي حساب وعقاب ويجعله يصدق من صدق ويتأكد ويظهر ذلك في اقعال ولا واحد يصدق ايه وفاجدة ولكن ما بلا مجبر يعني ما يقبه بالقلب من صدق ايه ما يقبه جناعة من صدق ما بيتخيله من صدق كان ان اكثر الناس لا يعلمون من هذا الباب ما بي ايش ما بيتخيلوا الله يعني ما به ايمان بقلوبهم ايمان يعني حتى يظهر في اشي افعالهم وحتى يمتثل ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه كذا يبعث من الله يجي يبين لهم الذي يختلفون فيه يجي يجي, يجي, يجي يوم ويظهر فيها الحق ويظهر فيها الباطل وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين العذاب وكل شيء و الحق و الحق بالله اله واحد وانهم هم الذين اقدموا على الشرك بالله بانفسهم ما الله يفعلهم ذلك وان هناك يوم بعث كل هذا هذا كلام السال وليعلم الذين كفروا انهم كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون يعني كانوا بيقولوا ما عاد يعني أجزموا بالله جيدة يعني ما نملع لا بعشرة من ما عاد يستاهل في رقابه كان عباده الله جاد على كل شيء إذا يشاء الله شيء قال ما بلا يقول له يعني يقول له كل احصل ولا يحتاج أي حتى كلمة احصل ما يحتاج ما بلا بمثله قدرة الله إذا أراد الشيء إذا أراد الله أن يحصل الشيء حصل ما بالله كان الشيء يقول لك يمثل لك مثل الله ما بالله له كن يعني يحصل يعني يوجد كن يعني إذا الله ان يقول له كن يعني يعني يقول له فيحصل وهذا حتى ما بشي ما بحتاج الله يقول كن ولا لأنه ما يعني يقول كن كل شيء ما هو موجود ما بيخاطب هي يقول له كن يعني حتى هذا ما بلا يشتغل أن الأمر أصبح سهل عليه يعني بحيث أننا البشر يعني تخيلوا حين يقول كن قال هم ذلهم ولا يقول كن والله حتى أن الله ما بيحتاج ولا يقول كن ولا يخلق لفء هذا اللغ ما بلايه أن الله يريد شيء وحصل <تصفيق> ايو هلا ولي أعلم أنهم كانوا مكالبين في لا في إد... ادعاء إن... قالوا لو يا اللهم اجركنا وفي قالوا إن... مننا وفي اكزامهم ان الله لا يبعث من اموات نعم انكار للبعث ونسبتهم الافعال الى الله لا يعني الذين كفروا انهم كانوا كاذبين لا ما هم مساله ضروري انهم يعلمون مسائل علم لا الغليبين لهم يظهر يعني يظهر حين يكتب عقاد يعني يمكن ان يكون هناك من يمكن يظهر لهم علم من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك لا لا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 فالواجب هو يعني ما بلا تمثيل. نقول إذا بدينا في بلا يقول ليحصل. هو تمثيل إن الله إذا أراد الشيء فانه يعني يكفي إرادة للشيء وحصل. ما يقف ولا يتوقف على ألف ولا يتوقف عليه. ما بلا راح يحصل وحصل. والذين هاجروا في الله من بعد ما والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنضوي أنهم في الدنيا حسنة. الذين هاجروا و الظالم من مكة في الله هاجروا في الله يعني إرضاء لله يعني ما معهم غرض ما هو طلب الدنيا أو أي شيء آخر إلا إرضاء لله هاجروا في الله يعني ايه ابتغوا بالهجرة رضا الله الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وأيضا كت لأنهم كت حسن لهم ظلم كبير من ايه من مكة حتى أمر الله, أمر الله رسوله بأن يعني يهاجر ويأمر أصحابه بالهجرة حتى يحفظوا دينهم يعني يحفظوا كل من أسلم تعرض للتعذيب حتى يركض عن دينه فأمر الله بالهجره فهاجروا في الله وتركوا أموالهم وأولادهم وتركوا كل شيء كانت هذه الهجرة يعني شيء يعني صعب صعب على الإنسان قال الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة قال لنبو أنهم يعني نسكنهم أو ننزلهم حسنة يعني يعني إما تبوئة حسنة يعني بان نسكنهم مسكن حسن وجهة مسطر يعني والله إذا أنهم في الدنيا حسنة يعني ننزل ومنزلهم حسن والله نبو أنهم مضاء حسنة يعني نسكنهم موصد حسن نفسره بعضهم بالعيش بالمدينة نرجع ع في المدينة وكان يعني أنسب لهم وأحسن لهم لأنه بوي في الدنيا حسنة هذا في الدنيا ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يعني يعني كأن هذا هذا عظم بكثير يعني ما بي إلى حد ما بيستطيع الإنسان يعرف حلا الذين صبروا على ربهم يتوكلون هذا الذين هاجروا قال الذين صبروا على ربهم يتوكلون واعتمدوا على الله وتركوا كل شيء ويعني ولم يعتمدوا الا على الله وما ارسلنا من قبلك الا رجال يوحى اليهم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر قالوا يا بيقولوا يا حارث النبي قل ان الله وكيف ان الله بايرس بشر الله فوق ذلك كلام يعني ان الله ما هو بايت نازل ويرسل لنا بشر يعني كانه ما امرس الله ملك ولا ادري وش كان وما ارسلنا من قبلك هذول رجال جالي وحاله ما كان من رسل الرسل الكتاب كلهم رجال بكره رجال يوحى اليهم بالوحي لين كلهم مثل ما عندنا للرسل السابقين فاسالوا اهل الذكر اسالوا اهل الكتب السابقه اهل التوراه والانجيل اهل الكتب السابقه اسالهم كيف كان الرسل الاولين ما هم بشر إن كل الرسل السابقين وهم بيصدقوا بكثير منهم كلهم ما بلا عيش ما بلا بشر فلا عيش تذكروا لجلاه إن الله رسل بشر فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات البينات والذبر زال من تعرفين بهذا الشيء فهذا الكتب السابق فسألوا أهل الذكر وبا يقولوا لكم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس يعني كان يشتئس قالوا الأم يعني أهل الديانات السابقة كلهم كل الديانات السابقة والرسل السابقين كلهم ما كانوا إلا إنس بشر ليش ماذاك بعث الله عليه كانوا بيقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليهم كلهم رجال وكلهم بالنوحيلة هم مثل ما أن ترجل والنوحيلة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والذبور سألوا أهل الكتب السابق قالوا أهل الذي أهل السابق واذا جاءب ما بلع إلى رسل إلى بشر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لأن أنزلنا إليك الذكر القرآن وقالوا ربما سمي القرآن بالذكر لأن يذكر الإنسان ربي بذكر الإنسان ربي وأنزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم وشو هو المطلوب وشو يعني يعني الشرع اللي نزل اليه نعم ولعلهم يتفكرون اران الذين مكروا السيئات اي يخصب الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني هؤلاء الذين كانوا يتامروا على النبي صلوات الله عليه ويمكروا به يعني يحاولوا يغدروا به ويمكروا به وايش بيحاولوا يفكوا برسول الله افا الذين مكروا السيئات يعني المكرات السيئات مكروا مكرا سيئا فان قال مكروا المكرات السيئات للسيئات فعل مكرت صحيح يعني افا الذين مكروا المكرات يعني فعلوا الافعالات السيئه ها مكروا المكرات السيئات امنوا هل امنوا ان يخسف الله بهم الارض كان افا امن لا هو زعندك اي اختفاء وهي هل يمكنك ان تتحدث عنها فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا اذا مكروا ايش الفعال المكرات السيئات هل امن وقال يعني ليه ما بي يتخدرون الرب يهمن امن ان الله يثب بين الارض جادئ امنوا من هذا ان الله لاثب بين الارض او ياتيها العذاب من حيث لا يشعرون ولا امن انه يجيهم ايش عذاب من حيث لا يشعرون يعني من حيث لا يتوقعوا او ياخذهم بتقلبهم ولا يجيهم عذابهم في يعني في اثارهم في يعني المسافرين ما يعني مشغول وجه مال وهم ايش مسافرين او يا تياخذهم بتقلبهم فماهم بمعجزين يعني فماهم أي ايش يعني معجزين لنا ما نستر الايش في اي وقت ولا هم رادين لنا فهمانين من هذا او ياخذهم على تخوف ولا يجلمهم خايفين يعني في اي حاله ما ما هم امنين ما ما امنين في اي حاله سواء مسافرين ولا جالسين سواء يعني يعني يعني آمن من الخسف أو من غيره أو حتى قال ولو كانوا خائفين أو على تخوف ماهم آمن أو يأخذهم على تخوف ماهم آمن لكن حين لتركمة الله مع هذه الأفعال مع هذا المكر الذي أرادوه برسوله الذي أرادوه برسوله ما هو ذلك إلا لان لأن الله رؤوف رحيم أم هل يعني ما عاجلهم بالعقوبة لأنه إذا عاجلهم بالعقوبة فهي انتهى وباقي لهم ارجع عكاب ما عدن ما هون جلال عذاب دي بالدنيا بس ما هون وشي لأنه إذا في الدنيا خلاص يعني خلاص ارتبع التكذيف واصبحوا من ايش من أصحاب الجحيم ورجع خلاص ما أم عم خرج والله بيحاول في ايش اشتذاء خرجوا من ايش جهنم يعني عب بيحاول بي رحيم بهم يمهلهم الذي بده يرجع ويخلح نفسه هذا قوله فإن ربكم لرؤوف الرحيم لأنه بيستغرب بعد كافي هذا الأوثار يقول أنه أمنوا أن يخطب الله فيهم الأرض أو يعطيهم العذاب أو يأخذهم بتقلبهم فما هم يعيزهم أو يأخذهم على تخوف فإن ربك ربكم لرؤوف الرحيم يعني كأن المفروض بعد هذا الأشياء يقول أن الله عبدوي شديد العباب لكن قال فإن ربكم لرؤوف الرحيم يعني ما السبب في تركه العجوبة والمعاجلة بالعجوبة إلا أن الله رفيع أو لم يروا ما إلى ما خلق الله من شيء يتفيأو ظلاله عن اليمين والشمال سجده لله وامدأهون هنا إلى ما خلق الله من شيء يعني إلى كل شيء خلقها الله يتفيأو ظلاله يعني بينتقل ظلة من اليمين إلى الشمال يعني من جهة إلى جهة شبه باليمين والشمال ولا يعني بينتقل ظلة من جهة إلى جهة كل شيء يعني ما بيلاحظوا كل شيء خلقه الله كيف يعني الظل ينتقل من هنا إلى هنا ما بيلاحظوا من منقاد لله والظل حتى هذا الظل بجهول الله وكل شيء سواء كان عاقل أو غير عاقل كيف إنه بينقاد لله أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفاوض له إلى كل شيء بينتقل ظله من جهة إلى أخرى عن اليمين والشمال قال عن يعني, يعني, يعني اليمين أو الايمان والشمال سجد لله قال هنا سجد بجي حار من الضمير في ظلاله يعني كل شيء يتف ي يعني ينتقي ظله حالكون يسجد لله كان يعني كان يقول كل شيء ينتقل ظله من جهة إلى جهة وهو ساجد لله يعني يعني مو لله كل شيء في الارض والله السماء كل شيء بيوم لله كل الأجسام الأحجار الأحجار الجبال البيوت كلها تنقاد لله ساجد لله يعني من لله كل شيء قال هنا أولم يروا إلا الا ما خلق الله من شيء ينتقل ظله عن اليمين والشمال حلقون ساجدا لله ما بلنا قال سجدا جمعه وظلهم هبه مفرد يعني على الضمير المراد الضمير في ظلالهم. ورجع قال في كده نجما ايه انا هو كده في معنى ان كل شيء كل شيء كل شيء ها يجي على حظ ما بلاشين الحين جب حظل يعني كأنه يتفيا وينتج ظلال حال كل الساجد وخاضع من قاد لله كانوا هناك تشمل الآية كل شيء سواء كان عاقل أو غير عاقل كلهم من قاد لله ما بلا أنه بعضهم بينقاد باختياره وبعضهم بينقاد من قادم غير اختيار أذى ما له اختيار من الأشياء الأجسام الاجسام يعني انقيادها لله ان الله بيصنع ما اراد بها ما بت يعني ايش ما بنتمنع له فكل شيء قال ايش ينقاد لله قال سجد لله وهم داخل قال وهم داخل يعني ايش فأنه قالهم اي ما يعني ما بي كان الداخل يعني كانها الدليل يعني مو قاعد لله ما بي اي امتنع على الله وهم داخل حاصل ما في داخل، لكن نتيجه بس. هل يمكنك ان تكون هناك هل يعني ان تكون هناك هل يمكنك ان تكون هناك هل يمكنك يعني تكون هناك يعني يمكنك ان تكون هناك هل يعني نحن، ما بيشيل الإنقياد ثابت للمواصل ما ما بل أكثر لا يتحب ومحيا مضرة هو هو حال من الجدال لله. عندك في بس بريخ خلق من لله يعني خلق من خلق من قاد لله. والله خلق من قاد لله فلك عندنا زي إحنا نشوف أكثر يعني كل ما بس. تحرك بالله سواء تحرك هنا أو هنا لله. قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون هذا المعنى نفس المعنى لو قال لله يسجد يعني ينقاد كل شيء في السماوات وفي الارض من دابه بايشبرجو من دابه دي قال ايه هذه في الارض وجمعه قال عبرت في الارض ولا في السماوات وبعضهم قال ها قد جوه هناك دواب ايضا يعني حيوانات تمشي في غير الارض من هذه الايه اني قال ولله يسبد ما في السماوات وما في الارض من دابه لا جمعيه إيه؟ كل ما في السماوات من دابه وكل ما في الارض من دابه كلهم بيسبدوا لله بعضهم بيقول كذا والجماعان بس دواب تمشي في ايش في السماوات تمشي مثل البشر يعني فيه. والله جو معناه إن حين يعني اكتفى بذي بيمشى فال فالارض فقال أذي بيمشوا يقول يعني جازوا في الارض فجوا فيهم جمع في السماوات والارض. ملة. السماوات نبيها. صح والله حين فيهم جمع أذي في بعضهم وفيهم جمع. قال ها كلهم يشهدون لله كل شيء في السماوات وفي الارض. كل دابة جاءت تسجد لله ما ما لا يقول دابة ما دابة. ما هي دابة لكنه قال من دابه يعني كأنه قال ما من وما من في السماوات من دابه وما في من دابه والملائكة كلهم يسجدوا لله. شو فلذا قال بعضهم يعني بتكون في السماوات. هذه الذباب اللي في السماوات والذباب في والملائكة كلهم بيسجدوا لله وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون أسجد له. لا كل يقول لهم الظهر نحين أعطى فهم الملائكة ولا وهم لا يستكبرون لأن الملائكة في قدي أرفع مخلوقات الله حتى هؤلاء ولا يستكبرون من هذا الأمر لأنه همر طبيعي إيه إما من الملائكة ولا من الكل ولا من الكل ولا على الكل نعم أبل أنه لا يقول واحد لا حيندي ما الملائكة يعني كلهم أي كل دابة في السماء وكل دابة في الأرض والملائكة ولا حد يستكبر يعني لا تقدر يتقدم الملائكة با يستكبر لا سهلا ما ضروري اجتماع حد يستكبر عنه أسجد لله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فرهبون يخافون ربهم قالوا هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون, ما يأمرون قالوا بيخافوا ربهم من فوقهم يخافهم من فوق يعني لا يفلط عليهم عيش. عذاب من فوقهم إذا قلنا فوق. يجوا متعلق بيخافوا يخافوا من فوقهم يعني كل ذلك كلهم بيخافوا ربهم قال يعني والله. لا بتقول عام والله. يعني إذن ما كلها بالملايكة و قلتوا عام فيهم جماع لا تحفروا فيهم والله لا حال الجمال يعني يجي وصالهم ها؟ يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم يعني لا يلي يلي من فوقهم لا يلي يلي يلي يلي من يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي لا يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي لان المثنى يدل على الجنس على العدد قال اثنين يعني كان الاثنينيه هذه ما يزادر ما يزادر إله. يعني الاستنكار على ما يعني على على التغني يعني على الزياده على اله نبه على كون الاستنكار على التعداد نفسه وقال اثنين لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد واحد نعم، فأيّاً يا فرحبون فلا تخافون إلا أنا، فأيّاً يا فارو قد جمع الحسن. هناك اسم الجنس وكأنه قالوا بيدل على العدد وعلى الالهيه على الجنس وعلى العدد، فأراد التنبيه أن العدد نفسه. موضع موضع. إيه. فأيّاً يا ما أنا خافون. ما بلا اله واحد فقط يعني ما بتخافوا الا اي فلا تخافون أو لا ترهبوا الا انا هذا تكدي من المفعول ايه يقول ان في ترهب يعني فلا ترهبوا الا اياه وما بكم من نعمه فمن الله كل نعمه معكم قال كل نعمه وله ما في السماوات والارض وله الدين وافبا اف الله تتقون قال لله ما في السماوات والارض يعني اياه يرهبون وله لهذا الاله الواحد الذي هو أنا قال ما بالثماوات والأرض إنما هو اله واحد وله لهذا الاله الواحد ما بالثماوات والأرض والمالك الكل ما بالثماوات والأرض إذا هذا الذي عبد وله الدين واصبا وله الدين قال واصبا يعني ثابتا ألما الذي واصبا وله الدين واصبا ثابتا حقا يعني كأنه وله الدين واصبا هف غير الله ستكون لا؟ أذيه له كل أذيه المفرر لا تعبدوا إلا إله واحد أذيه له ما في السماوات وما في الأرض والدين ثابت له قال أف يعني عباس عبدوا غيره أف غير الله ستتقون وعباس خافوا غيره أف غير الله ستتقون أف تخافون غير الله وصاحب هذا الأوصاف وما بكم من نعمة فمن الله كل نعمة معكم هي من الله كل نعمة مهما كانت لو عطات بشر شيء فهو الواقع هذا نعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون وقال ثم يعني بعد هذا ما بترجعوا بترجع إلى الله وكما مستكم الضر وصابتكم المصيبه قال بترجعوا إلى الله وتجأروا يعني ترفعوا أصواتكم وتعرفوا ان ما معكم الله إليه تجأرون يعني تتضرعون وترفعون أصواتكم قال ان حتى, حتى المجلسين فما جاء وقت الضرب وقت الشدة يعني وتغلقت الضرب قالوا رجعي دع ربي خلاص ما عبي ذكر الأصنام ولا عبي يدعوها ولا شيء فكان ما يقدم في السفينة الذي بتصبط في البحر قبي دع أربي نجيهم ولا عبي ذكر الأصنام ولا عبي تقدر على بالي خلاص يعني هم دارن ما هنا فعلهم فما إذا مسكم الضر فإليه تجأرن ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم نعم فإليه تجأرن يعني ما بتتعوت إلا إياه فإليه يقول تقدم المفعول ولا المتعلق ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشيركم يعني كأن هذا الكلام وما بكم من نعمة يعني للناس جميعا المؤمنين والأيش غير المؤمنين قال نفعيل الله ثم إذا مسكم الضر فإليك تأجارون ثم إذا كشف الضر عنكم كما كشف الضر عنكم وزال الشده إذا فريق منكم يعني أمر غريب إن بسرعة بي يعني نقل المشركين دورها قال إيش بيشركوا يرجعوا إلى شركهم وينسوا إذا فريق منكم بيربيهم يشركون إذا المفاجاه يعني أنها أمر غريب بعد ما جقدم فيه ضائقه وشده معهم مصيبه وقد تقلقت عليهم الطرق ورجع يدعو ربي فقط ولا يتذكروا أحد ولا عبد الله ربي لما ينجيهم حتى عبي كانوا بيتوعدوا أنهم بأسبروا أنك خلاص يا ربي لما ينجيهم وكمان نجيهم خلاص رجعوا يشركوا وهذا بالنسبة المشركين وحنا بيجي مثلها بيجي حنا بعيدين عن الله وغافلين لما يجي الواحد مصيبة مع يرى منها مخرج إلا عند ربي ويداعي ربي يا الله خاريني من هذا يا الله فرج عليا، يا الله يجب مع مرض عثر ما عاد لقي له علاج ولا ما عاد رأى كيف يسويه ولا عندها يعني قضيها كبيرة وغمته ولا يعني إلى حد أنه أحيانا يعني يقنع من الناس جميعا وما يرجع الله إلى ربي ويداعيه ويخلص ويا الله بسبب نفسي وبأخلح نفسي ويسوي كذا لما يرفع الله عن هذا البلاء وهذه المصيبة ورجع إلى حياتها الطبيعية ونسيية وارجع إلى الغفلة هذا بتحصل في, ك... في ناء يعني في أكثر الأحوال يعني في حالة بيأيش عمر غريب يقدر واحد أنه يختار خلاص قفا يسوي مدري واش ما بلا أن ربي فرج عليه يا الله ما عبد الله أنت ويا الله يسوي كذا يبدو واضح خلاص بقى سبر وبقى صلح وبقى سوي كذا وما وبقى ألتدمه وبقى أترك كل شيء يعني بلتدم يعني على ما تريد يعني إنه باخر من دريك فالله ما أتزيل المصيبة وقعد له يوم أنه نسيب سرعة وهذا أمر غريب وعيب فلذا قال إذا فريق منكم بربهم يشريكم يعني ينسى هذا الأمر ينسى هذا المعروف فكأنه لم يحصل شيء الى هنا يجي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 ومن ثمرات النخيل والأعناب فاتحذون منه ثكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتحذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فسلكي سبل ربك ذللا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 اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما أمر الساعة الا كلام في البصر أو هو اقرب ان الله على كل شيء قدير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 قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم الآية السابقة درما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم إذا فريق منكم بربهم كان يشركون كأنهم متعمدين كأنهم متعمدين المجال والنعم في الشهر. حينك المبلغ ننعي يعني إذا مست الإنسان مسكم الضر فإليه تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم قمتوا تجازوا هذا النعمة بل ايه بالشرف ايه قال إذا فريق منكم بربهم مشركون لي يقفروا بما آتيناه يقول بهذا, بهذا النعمة. يعني هذا كفر النعمه بيكفروا بمعاتينهم يعني أع أعطاك الله نعمة ما بلا أعطاك مجرد أنا أعطاك الله نعمة رجعت لا إيش الشرك كأنك بتشكر بهذا الشيء وهو كفر النعمة قال إيش قال إذا فيكم منكم بربه يشريكون ليكفروا فيشريكون يجي يجي حد هذا هذا أعطاهم الله يكفرون إخلاص يعني بيشكروا قال كان بيشكروا يعني بيشكروا يشكروا فوق بده يكفروا مش يعني يكفروا بما اعطيناهم يعني يجحدون النعم هذه اعطيناهم الكفر بيو كفر نعمه وكفر جحود كفر جحود يعني انكار لله ولا كفر نعمة يعني ان الله انعم عليك بشيء وانت ما تقابل النعمة بالشكر تعسي مثلا هذا كفر نعمة ودارا بيكفروا قال دي ما بلا بيرفع الله الذنب عنهم ويرجع يشكروا شركوا كان من جل هذا النعمة كان الله ما أنعم عليهم بشيء كانهم الله في الواقع ما بيقصدهم كذا الله يعني لما كان قريب ما بالله أنعم عليهم ورجع أشرفهم كان ما كان ما يشبي يعني ينفوا هذه النعمة أو ينكروا هذه النعمة ليكفروا بما أتينهم فتمتعوا فسوف تعلمون قال فتمتعوا هذا من التهديد خلاص قال جاكم ياكمتمتعوا وسوي ما بدكم وأنتم بريئون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم قال يهبل الاصنام هذا يجعل لها نصيب يهبلها ذور ويهبلها ذبائح ويهبل الاغنام هذا ما قال ابي منجي هذه ما يعلمونها الها فين بيدعونها الها ويتقربوا اليها قال يجعلون لما لا يعلمون اراد لما لا يعلمون يعني لهذه ال هذه الاغنام او لهذه الحجاء هذه ما بيعلمهم عليها ما بالك هذا يقلدوا بي ولا ما بتدرى وتحجقوا من هذا الأمر هذا تفسير وتفسير آخر إن بيجعلوا هذه الأشياء قالوا يجيعلوا أرزاق ويجبوا لهم نذور لهذه الأشياء دي ما بتدرك أصلاً الجيل تدري ما بتدري للحجارة إنك أبدين لها ولا ما أبدين لها خلي منا تنفعه وذي بل يذكرون ما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفترون يعني هذا قثم من الله ان يسالوا الناس او بيسالوا الناس عن كل ما كانوا يفترونه من الكذب على الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قالوا بيقولوا ان الملائكه بنات الله ما ما بيزاد يعني البنات يعني هذا الشيء ويجعلوا البنات إن بنات الله فقال يعني ليه يجبروا كذا ليه بينسبوا الله يعني يجعلوا إن بنات يعني أولاد الله خلينا من نسبه الولد الى الله نسبة الولد إلى الله هذا امر منكر لكن ايضا هم بيجعلوا هذا الولد بيجعلوا اولاد الله بنات وهم ما بيرضوا بالغان ما يساعدهم يعني بيذهبوا إلى الله شيء يستنكروا لنفسهم ويستحون منه ولما ربيثهم <تصفيق> يعني طبعا هذا الكلام ما بلا بنتقدم الله حين يقوم بيروح هذا الشيء شوه إنه يجي لهم وما ربي إذهبوا إلى من هذا الناحية ولا ما لنا <تصفيق> الله بيستنكر هذا الأمر ولا بي يعني إيش ما يشترى الله هذا الأمر ما هو يجد مثلا البنات ولا يشين لأن ما ب... ما بالنسبة لي. لا ما بأولاد نهائي لا بنات ولا أبناء <تصفيق> نعم قال ويجعلون هذا قال ويجعلون الله البنات سبحانه من الأولاد يعني منزه من الولد ما يمكن يقول له ولد أصلا سبحانه ولهم ما يشتغل وهم ذي بالدم يلما ذي بالدم عايش هالأبناء طبعا ولهم ما يشتغل ما هم بيجعلون هم الأبناء لا وهم ما بيجي للمبنى سار ما بيساعد لكن ولا هم ما يشتون يعني وبيحصل لهم ذي سار وما سا بن يجعل بعضهم بيقول ننعطفه على يجعلوا الله البناتي ولا يجعلون لهم ما يشتون ما يسابق ما هم ما وإذا بالشراء حدوم بالأنثى قال الله البنات والأهم ما كان وإذا بالشرائح هم بالإنزا ظل وجوه مسودة وما كبر إذا بشرب الإنزا إذا جاء قالوا أصل بشاره أصل بشاره هي الخبر السار كنت بشر واحد يعني تسم يقول لك خبر سار عادة الولادة فيه خبر سار صار مجاله ورد عادة بهي ايش ودبي استعمله وهناك بيقول بشراه بالإنزا معناه في الواقع هنا ما هو بشاره بالنسبة لهم. لان قد تستعمل في الولاده اذا جاء واحد ولد بيقول ولو في الواقع عندهم ماهو امصار اذا هو بنت اذا انثى يعني حين قال ما هي بشاره في الواقع كد استعملت كلمه في خبر السار رجع في الولاده على اي ولد يجي له على أي خبر بالولاده قال ظل وجهه مسودا وجهه يعني حاجة.. يعني.. فارثة إلى بعد الحديث حين يجيرها بنت قال بيسود وجهه وكان يقول ظلّة بيقولوا ظلّة تفيدة.. يعني.. أتصاب بهذا الشيء في النهار يعني بيسود وجه في النهار كأنه إن حين, حين ما يثقب الناس وعين ما الناس بلع. إيه لاتوا في النهار يقولوا باشا في الليل صار في الليل ويظلّة في النهار وأحياناً تستعمل ظلت معنا سارة بعضهم قالوا ظل وجهه مسودة يعني سارة بدون معنى الاستمرار في النهار لكن سارة أقول معنى الاستمرار في النهار ظل وجهه مسودة يعني خصوصاً في النهار بيجيه, مكب... بيجيه... بيجيه... بيجيه مسودة الوجه لأنه خايف من لقاء الناس هذيب التقيب بالناس هام للناس وهام حين يلقاهم قمعه بنت ظل وجهه مسودة وهو كظيم قال كظيم يعني مملوء بالغاز والحنة قال كظيم يعني من عين جقدم كظوم ما احد قالوا جقدم كذم برطم ولا عبي حاك حد ولا راح حد حين قالها بنت حين قالها بنت ولما قالها بنت قالوا ربيك بيقلوا معه بنات ينسبوا الى الله البنات امام كما جاء لهم بيتبقيوا في حالة واذا بشراء قال احدهم بالانذة ظل اجهوا مستعدن وهو كظيم يتوارى من القوم يتخبع من الرجال من الناس يتوارى من القوم من سوء ما بشربه يعني من من الفضيحه هذا ينجله ايمزفه هنا يعني يحتاج الى تقدير يعني ويفكر كأنه يفكر في نفسه يفكر في نفسه ايمزفه أي يفكر كيف يسوي يعني في هذا المشكله ايمزفه أي كانه يفكر ايمزفه أي على هون يخليه ويعني يخليه ويعني, ويعني مع المهانه هذه ما تفصل له يعني مع مع ما سيحصل له من المهانة عند الناس والذل والهوان أم يدسه بالتراب والله يرح يضبنه فالتراب وعاده حي يفكر كذا يعني من شدة هذا الأمر ويذكر هو يتحمل المهانة والذل والهوان ويخليه يخلي البنت والله يروح يدسه ويأذها جدول الوقت يعني يدفن البنت عادها حية ألا ساء ما يحكمون يعني هذا الحكم ما أسوأ إنهم يفعلوا هذا إنهم كن يزبو إلى الله البنات وماهم أيش ما يعجبهم ما يرضون عن فسق يعني هذا الشيء يعني على على حسب يعني حينهم عندهم إن البنات هذا شيء شبهه ورجع ما ربي يزبوه هذا عمر ما يعني ما أسوأ من يعني من هذا المنظار مش حينهم بيعتقدوا كذا ولما ربي ما ذكر ما ذم البنات ولا كذي ما بلش في هذا حجي رأيه إن هذا الشيء منكر وشوه يعني من الحجي واحد الحينة براء فعل من الأفعال شوه إراء بعد الحدود ويجين سبلا إنه بسبر كذا يعني أنت ما بقى تستنكر عليه هني راء كذا إن وعنده إنه فعل مستنكر نعم قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء واللّه المثل الأعلى يعني قال أذي ما بيؤمنوا بالآخرة هم اللي يستحق المثل هنا قال كأنه الرص، يعني مثلاً الوصف، وصف الوصف السيء، يعني يعني قال لهم ايش بأنهم ظالمين وأنه قال لهم بأنهم يعني بأن ايش بأنهم ظالمين في أحكامهم وأنهم مخطئون. ولله مثلاً الأعلى، ولله الوصف الأعلى، الوصف الحسن، المدح بأنه إيش بأنه عزيز وقادر ومعطي وما. وللله قال للذين, للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم العزيز بما يحتاج الى احد والحكيم في افعاله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذبذ انا قال ما بلا ربي قلنا ذاحين ينعم على الناس نعم كثيرة ويعصوه وهو رحيم ما ياجلهم بالعقوبة لا ياخذهم على بعمالهم ما ام على الأرض كلها ولا دابة ولا حاجة يعني ولا دابة لا إنسان ولا حيوان لا صغير ولا كبير إذا ما معنى أن ما يعني من أجل العقوب نفهم أن الله ما يشتي يعني ما بيعي إذا إنسان الإنسان نبيجي أحيانا عقوبات عم بسبب الفساد إن في سبب عمد العقوبة بسبب الفساد يعني ما ما بلا هذه ست ما هذه اللي نلبي نلبي في باي اي باي اكبر الله لانه قال ما ترك على دار يا من دابه والدابه يشملها الحيوانات هم الحيوانات ما دي... هو ما هو لا يعني حتى ان يشمل الحيوانات والاطفال لا هو الحين حال انا افهم من هذا أن كل إنسان بيقصوا هذا هو واحدة لا يتبرجوا به ناس ما, ما هم هذا هو واحدة ولو قال لكن لو يأخذ هذه بيقصوا أنهم بدأوا يعني يجي لهم كارثة بزرحين جي مثلا في, في مدة نوح في قهد نوح ما هو الله عليهم الماء واغرقهم الأرض كلها يعني, يعني ولا المنطقة هذه كلها حتى يعني أطفالهم ونساءهم والحيوانات وكلهم فالكوارث والمصائب ذي بيثلتها قد تعمّ الناس جميعا حتى تعمّن لا ذنبرة يفهم من هذا الآية لا ايه ما ترك عليها من جابة والجابة حتى الحيوانات وقالها دواب يعني انها من انتهي كل شيء على الأرض يعني على كثرة المسجدين يقول لهم كل ما جاء فساد ثلت عليهم مصيبة وانتهى وفي كل بلاد يعني قال ما عم بقى حد ما عم بقى حد على وجه الأرض إذن نفهم ما هو كل إنسان معناه نقدر عافي وأن المراج أن العقوبة يأتي بتعم حتى غير الأيش يعني إن الله يقضي رسل الكوارث وقلت تعم ملا أيش ملا ذنبلا ولا هي مثلا بالنسبة لهكال الإبارة لها عقوبه في عقوبة للأيش ذو ظالم يعني بجي بديه مثلا الإبتلاع يعني إبتلاع وبيجي ربي يحور رهي إذا يجي هذا الابتلاء ولكن يقولون الله الناس هناك من ترك عليها من يكون ولكن يؤخرهم يكون هناك مسمى. قال ما بيعاقبهم يكون هناك يؤخرهم يكون هناك مسمى. يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الموت هناك من يكون قال من يكون هناك يعني ما كل من فعل ما من يكون ما بيعجل عقوبة لكن بيأخرهم إلى أيام زما إما إلى أن إيه يموتوا ولا إلى أن يعني يسلط عليهم هو يرسل عليهم عقوبة يعني بيجيش يعني إيش بيحدث له ما هو ما بلاء على الإنسان ما هو يعني جعل الشيء مترتب على معصيه ما بلاء على المعصيه هو جعلك الأش العقوبة فإذا جاء أجلهم الذي بآه الذي ماتوا فيه والذي الذي أذى يسلط الله عليهم العقوبة العذاب هذا قال ما, ما لا يستأخرون عنه ساعة يعني لحظة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون في نفس الكلام السابق ما بقى ربما عايشي رتب ما بيستور يقدموا قد يجيال الهمزة والسير والتأجال الليلة المبالغة يعني ما بيتقدموا ولا قليل ولا بيتأخر ولا قليل عن الموت إذا جاء جا اجلهم قبل قبل قبل قبل. قبل. ما عاد متقدمين ولا قليل ولا هم متاخر ما ما يدين قبله هو ما عاد جا يعني جاء يعني كان معهم ما متقدمين ولا متاخرين <تصفيق> نعم، فإذا جا... فإذا جا لا ولا فإذا جاء فإذا جاء لا يستأخلون عن ولا ولا ما نربط هذه عجلهم، ولا هم يستأخلون، ولا هم جاء لا يستأخلون ساعة، ولا يستقدمون. ولا هم متك... على جواب؟ قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصفى أذنهم الكذب. طبعا هنا ويجعلون لله ما يكرهون. الكلام السابق. لله الله وما ومع ذلك تصفى الكذب. عاد ويدعوه من, يعني من الكذب. كذب لهم الحسنة. ربا يقولوا ما معنى انهم اجياد من ربي باي ايش باينام علينا حتى في الآخرة بيد ينسبوا الى الله ما يكرهون يجعلوا الله ما يكرهون وعبي يسفوا يعني يتكلموا بالكذب ويقولوا ها ايش ربي باينام علينا في فالآخرة يعني وتصفوا ويقولوا ويددعوا ان لهم الحسنى وهم كاذبين بذلك وعبي تعالى كذب صفاتنا تقول كذب يعني بيسلموا بالكذب وشو ذا كذب؟ إن لهم الحسناء يقولون ربنا إحنا بايعش بايعادب يعني باحسن إلينا وبايعطينا وبايدخلنا جناه ونعها وبعضهم بيقول إذاخ صورة فندم عليهم نعمة في الدنيا بيقولوا كم عن نعمة علينا في الدنيا بعدها علينا في الآخر ما علينا في وتصف أذنهم الكذبة أن لهم الحسنة يعني إن أنهم عيش أن الدار الحسنة ولا الخير ولا جزاء حسن نعم نعم لا جرم أن لهم النار لا شك أو حجة أن لهم النار لا يعني جواب الله عليهم الله قال أكيد إنهم أيه إنهم النار وأنهم مفرطون يبي مفرط يعني أيه هي عندك مفرطون حفص هذا قرأ انهم مفرطون يعني مقدما مفرطون يعني مقدم لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا فرطتكم على الحفر. يعني انا أتقدمكم على الحظ اقدم قبلكم على وهم مفرطون, مفرطون. ان باجي النار هم متقدمين. مفرطون يعني مقدمين باجي اولا اي هذا على قرأت أفرض مفرطون ومفرطون اذا إذا أفرط افرط أفرط وفرط أفرط أفرط يعني زاد زاد في فل... في فل... في فل... أفرط وفرط يعني قصر في فل... في الواجب بيقول أفرط وفرط أفرط يعني زيد وفرط يعني نقص ها قال هم قاله مفرطون زي زادوا لا جرم لهم النار وأنهم مفرطون على قراء الكتب يعني إنهم قد زادوا في الايش في المعصية لأن معنى الإفراد لا إفراد ولا تفرط لا إفراد يعني لا زيادة ولا تفرط يعني ولا إهمال أو التنجير. ها قال هذا أكيد إن وأنهم ايش مفرطون يعني وأنهم قد زادوا في الايش في المعصية وفي العثوم. هذا على إدراعة الكثير، وإنه مفرطون يعني مقدمون، يقولون أفرطت فلانا، قالوا العرب أفرطته إلى الماء، يعني قاعد يقدم لي، هب لنا قالوا كذا، يقولون أفرطته فلانا إلى الماء يعني جعلته يتقدم لايش لأخذ الماء فإذا المفرطون يعني مقدمون، لا جرم أنهم مقدمون لآيش يتخلون جهنم، لانهم يرجع العتاه والطغاه، باقيهم أول من يدخل جهنم قال الله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم في بسم الله قالها لا عد يسحب النبي حين ما يرضى منوله دي جسم انك قال بي اجزمها انك ارسل الى الأمم إلى يا امم من قبل وما فاووا واستمع الشيطان استمعوا إلى الشيطان وإيش واتبع الشيطان فزيّن لهم الشيطان وأعمالهم يعني وأصرّوا عليها يعني وفرحوا ذا واستمروا عليها وما رضوا إيش يعني ينقادوا للرسل السابقين يعني في لاعد أي ما ما هو أنت أول يعني فيقولوا هذا أرسل إله رسول الله ما هو أنت وحدك اللي ما رضي إمنه بكم كل يعني أرسلنا إلى الأمم السابقة وبقسم إياه ربي قسمت الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم يعني ما رضيونهايا وارتاحوا بأعمالهم وارتاحوا به بأن يبقوا على الش يعني الشرك وعدم الدخول في الدين فهو وليهم اليوم قال فهو صاحبهم في أيام يعني في الدنيا هذه آكل الذي ما رضي يعني يستمع إلى الأنبياء فهو وليهم اليوم الشيطان هو وليهم وصاحبهم يعني ما هو نافع لهم ولا هو سويرهم جيد ولا بلاء بصل من إلى جهنم. ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه واهدو ورحمة لقوم يؤمنون. قال ما أنزلنا هذا الكتاب عليك إلا تبين لهم الأشياء اللي كان بيختلفوا فيها. بعضهم كان بعض الأشياء بيختلفوا فيها. بعضهم بيقول إنها مثل البعث ومسائل أخرى كان بيختلفوا فيها, كان بيختلفوا فيها في جاء النبي. وأخبرهم إيش يعني جاء القرآن ودل على على على الحق فيها في إيش قال هذا الكتاب جيت بين للناس الأشياء كان يختلفوا فيها يعني في الزمن النبي كان في أشياء قبل بعث النبي بيختلفوا فيها جيت نجيات مثلاً الحين نجي مثلاً بعث الناس بيقولون بيقولون إن باقيهم يحاسب فيها الناس وناس ينكروا لا ولا المسحت ولا يعني المكة يعني مثل عبد المطلب قال كان بيقول بالبعث كان بالناس العرب بيقولوا بالبعث وناس ينكروا فاختلفوا بهذا هذا الأمر ومسألة أخرى ما أدري وش قال إنه مفروض إنه هذا نحن عندنا الكتاب يعني نعم على نعمه جريء ولا إيش الحرب عرفه كيف كيفه وإيش الواقع ما عندنا عليك الكتاب إلا لتبين الأمور الذي اختلفوا فيه وخذن أيضاً وجعلنا هدا يعلم ورحمة هو رحمة لهم رحمة وهدى ورحمة اللي قوم يؤمنون مما القوم يؤمنون الناس اللي بيسفيدون ذي معناه يؤمنون يعني بيقولوا ذي بيعؤمنون القوم يؤمنون يعني هم ذي بيع ذي بيخذلون إيه لأن بعشر يؤمنون يقون معناه يؤمنون يعني من ينصد وهذا هدا أول المؤمنين عيد المؤمنين وقام معناه هدا ورحمة يعني زيادة هدا والله الله لقوم يؤمنون يعني با ينفع فيهم با يعني قابل للإيمان هذا هدى للمؤمن الذين يؤمنون الذين يصدقون ويقبلوا آية ويقبلوا ما فيه يعني بما قد آمنوا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآية لقوم يسمعون هنا بيسرد ربي آيات بذل فيها على نعمه بذل هذا من ناحية نعمه على الخلق يجدون أنها توجب الشكر والانقياد وأيضا فيها دلالة على قدرته لعرفوا أنه هو الوحيد هذا هو يعني الصالح هذا يعبد فقط لا يستحق الإبادة إلا هو وأيضا جليد يجنوا أنه ما هو صعب على أن يعيدهم مرة أخرى يعني البعض فهذا سرد آية كثيرة قال والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها الارض يبسح جذبة ما عاد فيها حياة ولا شجر ولا شيء ورجع ينزل الماء فيها كان فتحيا وقلتني يعني يتنبت فيها الاشجار وتعبت فيها الحياة إن في ذلك لا آية اللي قومي يسمعوني تركيخ يعني أعادها ربي كان الارض قاحلة ما فيها شيء ورجع يجيب يعني الامطار وال... ورجع تقول سكتلك الى خضراء فيها حياة هذا امر ما هو سهل فذي السور يسوي كذا بحشر يعني أولا هو ذا نعمة للناس ينعم عليهم حين يسوي قلب الأرض إلى خضراء وكانت يابسة ثانيا أنهم يعرفوا قدرة الله ثالثا يعرفون أنهم ما يعني إن ما هو صعب عليهم يعيدهم مثل ما أحيى هذه الأرض بيتبر بعد ما يموتهم حتى نفس الإحياء يعني حتى المعنى هذه الأرض تدماتت وأحيها الله وأنتم مثل ما إذا مدتوا أي بأي أحييكم وَإِنَّ لَكُمْ فِي في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث لَبَنًا لبنا خالصا سائغا للشاربين نعم نعم. قال, قال قال فيها الأنعام هذه عبرة عجيبة. يعني أكيد فيها عبرة. قال ليش قال كيف هذا الانعام كيف الله ما والأشجار وأوراق الأشجار ورجعت تتخذ في بطنها ورجعت فيها ويخرج الله من هذه في بطنها هذا هذه في بطن الغنم والأنعام والإفل والبقر بيجوا حاجة مستقدرة هذه بيجوا في القضي برجى يخرج عن طريقة صدلات أكثرها هذا الصدلات هذا وهذا الأكل وهذا يعني هذا الخرف هذا الخرف يعني يعني اللي ذيف المعدة ذيف البطن اللهش بطن الحيوانات هذا البطن البطول من عام قال بيخرج الله منها لبن بيخرج منه لبن ولا جو... لا بيفي رائحة كريهة ومنظر كريه وكل كله بيخرج لك لبن ما فيه أي رائحة ولا فيه أي شيء ومنظره قال يعني شر ما في أي ارتباط بهذا الشيء يعني بعيد منه تماما منفصل تماما وايضا بيقول لك و الدم يعني هو ايضا قال بيختلط ايضا بالدم حين قال من بين فرد ودم ولا من بين فرد ودم دم ايضا بيقول اختلط اللبن بالدم وهذا امر عجيب لانه يعني عادم عرفه الان يعني في ايام قريبة هذه الحقيقة لان يعني الان بيقولوا ان الغذاء بيدخل في جسم الحيوان إنسان أو غيره. بعد ما يدخل بت... يعني بأول بي شيء بيتحرك بي بالفم جي يعني هضم حظم... أولي ينزل الماء ذهرب يجي هضم ثاني لما يجبدو مثل الساعة كل الأكل ورجع يروح ب... إلى الأمعاء قالوا في الأمعاء حملات بتمتصه تمتص الغذاء اللازم من بين الأكل من بين هذا الأكل كله ورجع يي الدم يسحبه. يعني حين تمتصر خاملات يختلط بالدم والدم يمشي به إلى أجزاء الجسم يمشي بالأكل في الغذاء ويوصل كل إلى كل عضو ما يحتاجه من الغذاء في تمينات وبروتينات وكل ما يحتاجه هذا اللي بيقلوذ الحين الأطباء والمعروف يعني كان اول شيء فغرت ورجع أنتقل إلى الدم ورجع خرج من الدم صافي هنا بيوصل إلى مثلا إلى وانتبال اللبن بالذات بيجو اول شيء بين الفرد وخرج الى الدم والدم هذي بيتحرك في الجسم كله يصل الى كل مكان يوصل اللبن هذا الى الايه؟ الى الثديان ويرجع يخرج من بين الدم صافي هذا المعلومة ما كان لحد يعرفها ما بل الآن انه يخرجه من بين الفرد ويرجع يخرج من بين الدم ورجيءه صافي لا ترى فيه اللون من لون الفرض ولا من طعم الشيء ولا من اي لون ال الدم ولا الدم ما مسترا هذه يشربه ولا يقربه والفرض عاد كذلك ان وحني يجيب الفرض يعني اول شيء خري من الفرض يجيب خري من الدم حتى هذا ترهب يعني هذا يعني بيقولوا من السب العلمي للقران الكريم انه يجيب اشياء ما عرفها الناس إلا إلا الآن بعد تطور الأجهزة وتطور العلم الحديث في الطب حتى يعني بسركاب ما يفسروا هالسابقين، بنا بسركاب ما يفسروا الأولين، ترى ورجع يفسرها ع الدماغ شيء ليفسره قالوا بعضهم قالوا أن ال... يعني ما استروا يتخيلوا فين ما مدارين كيف قالوا هم بيجوا اللبن يوفي في داخل في الجسم. بيجمع مجرى بيجور فيه مسار وعنده من هنا فرث وهنا دم وإن الله بيجا الحاج لا اختلطوا إيه لا اختلط هذا اللبن بالفرث والدم هذا بقدرة الله هم بفسروا خلي يعني لما دروا كيف دوروا تفسير ولا ايه لكن ما ما قال كذا بخرج من بين الفرث ومن بين الدم وهذا كله بيعرفوا الآن هذا يعني يبدل لنا على أن هذا كلام من عند الله هذا هو عالم بكل شيء يعني, يعني معجزة يعني من المعجزات أن يخبرنا بأشياء ما يعرفها الناس إلى الآن قال إِنَّا لَكُمْ بِلْأَلْعَامِلَ عِبْرَةً نَسْقِيْكُمْ مِمَّا في بطونه من بين فَرْسٍ وَدَمٍ هنا وش نسقيكم؟ قال نسقيكم من بطونه نسقيكم لبناً المعنى كذا يعني لبناً مبعو نسقيكم نسقيكم مما في ب... يعني كان قال نسقيكم لبن من ما في بطون من ما في بطونه الانعام بلا هنا بطونه عيد الحيوان بعض الانعام هي لفظتها مفردة من امراضها نعم والنعم يقول يعني النعم مفردة ومعناها الجن فهنا على اساس لفظتها مفردة قال بطونه هي. يعني بيقولوا بعض من الانعام هي لفظة مفرده لفظة مفردة ومعنى على الجمع فقال من بطونه يعني الأنعم والحين يقول النعم يعني ينفعنا والنعم يعني هي يعني أنعم هي معناها على حفر حين نسقيكم لبنا من ايش من بطونه منين؟ من بين فرس ودم من بين الفرس من بين الدم وهذا يعني نسقيكم من بطونه او ما في بطونه لبن من بين فرث ودم هذه اليوم من بين فرث ودم هذه هي حال من لبن، مقدم عليها نعم قالوا خرج خالصاً خالص ما فيه أي شائبة من شرائب الأسطر ولا أي شائبة من شرائب الدم حتى أن نحن يعني لا لون ولا رائحة ولا أي وسائغاً يعني يشترى الإنسان يشربه بسفوله ويتمتع بذلك وينزل لو دم ولا ما استراح هذا المغطاه يعني ما مستاهل الإنسان لكن يخرج لك من بين هذا حين يجب الرب هكذا ويخرج لك هذه النعمة يعني إن يعني إن الله قادر على كل شيء يدل على قدرة الله وعلى إنعمه للناس يعني يخرج لكم اللبن هذا من عن طريق الحيوان يتحول يتحول لأي النبات وهذا يتحول يخرج, يخرج منه نبات يعني أي لبن خالص صايغ مشارب <تصفيق> حي... قال ما قد فاذا قال للشاربين فهذا يعني آية وان لكم في الانعام العبره في عبره نعتبر يعني ندري بقدره الله بين الله علينا كيف خرجنا هذا اللبن يعني الحاجة يعني الممتاعة واللذيذة والمفيدة وكيف أن قدرة الله يخرجها من بين هذه الأشياء؟ قال ومن ثمرات النخيل والأعنب ستأخذون منه سكر ورزق. قال ربما جواي نسقيكم معطف على نسقيكم ما قال نسقيكم من ما في بطونه ومن ثمرات النخيل نسقيكم من ثمرات النخيل والأعنب. بيسقيكم من الثمرات هذا بيجي يعني بيجي, منها يعني بيجي عصير من هذه من ثمرات النخيل ولا عنب. يعني فيها عصير يعني من هذا من ثمرات النخيل ولا منه هذا العصير بنخرج لكم من, آي من العصير والنبيذ دي بنخرجه من من النخيل وهو الثمر. من ثمر النخيل وهو الثامر وثمر العنب العنب يعني من نسقيكم عصير تتخذونه تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً تجعله منه حتى أنكم يعني وانتم بتجعلوا منه الشيء مسكر وهو محرم وعصفه إذا نعمل إتاب لهم قالوا من نسقيكم عصير من هذا الأن من ثمرات النخيل والعنب وأنتم بتجعلوه من السكر ورزق حسن يعني السكر يعني شيء محرم وممنوع لأنه بي خ بضركم يضر يعني يأج يأثر على عقولكم معكم رزق حسن يعني حلال فقال كأنه مرض سكر يعني المحرم إذا ما معنى هذا الكلام إن في إن الله سمح بالخمر إن الله أهل الخمر بعضهم بيقول إن الخمر كانت مباحة في بداية الإسلام وأنه نزل التحريم على التدريج أول شيء ما وصفه هاب الحسن مثل سيئة الآية وثاني مرة رجع قال يسألوا عن الخمر والميسر قل فيه ما اسمهم كبير ومنافع نافع للناس واسمهم ما اسبروا من نفعه ما يعني حذر من زاده وثالث مرة قال إنه قال إنما الخمر والميسر والميسر ليس من عمل الشيطان فاجتنموا رجع حرمهم على الدرجة الثالثة من التدريج لجل الناس قال لي انه لا يعني اي شي يتعب الناس درج الهم اول شيء ينفر منه ورجع ينفر زيادة ورجع يمنعه ها بيقوله كذا نعم ايه واحد به وحده انه منعهم اثناء الصلاة لكن في الواقع يعني بيقول الامام الهادي عليه السلام انه ما بدء به القمر في دين من اديا في شريعة من الشرائع يعني ما هو صدق التدريج وذي عد بقى يعني بقى يدلنا على هذا الكلام ويخلي الإنسان يكتمع إن الخمر ما هو فيه مضر على الجسم أضرار على الجسم على الكبد وعلى الجسم على العضو فيه مضر على الجسم وذي فيه مضره ليش بيه ربي فوالله ورجع ما ما يعني أضرار كل ما شرعها الله يقول مثرة على ما ماب لأحيانًا تتغير المثرة يعني يجيوه المفر يعني يشرع الله كذا ورجع يغير يتغير الى حكم آخر كلها بيجي بي بصاحة الإنسان ماذا ما هو ساب لي بصاحة الإنسان شي يضره حاجة باب ضره. ضر جسمه ضر عقله ضر الكبد ضر ما يساب الناحية لله إذن, إذن حتى يعني يعني بعيد نحن نقول إن كان الأمر مضاح ورجع صبح حرام ليش باي بيح ربي في البداية هو بيضر هذا يعني يأيد يعني كلام الإمام الهادي وكلام اهل البيت اذا ما في تدريج ربما التدريج ضد بالنسبه للمحاربه ولا من اباه لا سهل ممكن ما هذا يعني ما حاربه من البداية ما بلا قام وقال يلا بطل الغامر ما يعني ما حاربه يعني لكن اما ان اباه لا هذا المطلوب ما اباح الشرع نهاي لكرب ما تدرج ترى بايسبر في إيه في محاربة فكلا يقول إنك تعباه يقول ما بيقولوا كثير منا من يقولون إن إن الخمر كان مباح وبعدين بيستدل بالذلعة يجعلوا هذا الآية قليل لأن إن الله أنعم عليه رزقكم من نخ نخيل... من ثمارات النخيل والأنعام يعني من ثمرات النخيل والأنعام تتخذونه منه سكرًا فما قال يعني صح رزقكم عظيم وأنتم بتجعلوا منه سكر وتجعلوا رزق حسن حتى حين يقول بتتخذوا سكر ورزق حسن يعني <تصفيق> يعني رزق حسن ومسكر يعني ما هو حسن يعني هذا شيء يعني ما هو ما هو خلار قال قال الإمام زيد أو الإمام الهادي سكر يعني رزق محرم يعني شيء محرم وح ورزق حسن يعني شيء مباح ومن ثم راتبنا خير ولا نبي استخدوا استخدوا يعني قال عند ما قالنا الله هذا جعلكم تعلم فيها عتاب عتاب حين لا ما هو عتاب الخمر أتذكر منها غيرنا قال غير قال يعني أنعم عليكم بإيش في هذه الأعناق التمر والعنب بت... هي نعمة ما هي نعمة التمر والعنب وإنتو بتتتأج شيء علوم منها خمر وتجعلوا منها لبك حسن تجعلوا منها شيء حرام وتجعلوا منها شيء حرام بس. ما ما إيش تين ما ما ما أيدهم الله ولا قال لا ماذا لا ما, ما حد قال ما تتخذون منه سكرًا ورزق حسنًا تتخذون وراك قال من تتخذون منه يعني في منه يحاولون منه سكر وتتحولوا منه من رزق حسن ما أحد يقول ان الحسن وصل سكر نهائيًا إيه ما هو من السفر من ال هذا فتأخذوا من الثمر والعنب قال منها تحولوا لكم من هذه من العنب منه الذي ما خمر والرب من التمر والخل الذي كان ما نرزقوا يعني يقول بنت تاخذوه كذا ورزق حسن يعني انا اول مره رزق حسن لا لا هذا هذا يعني انا ذكر ما اريد بحسن هذا ليه مش قال إن في ذلك لايه لقوم يعقلون واوحى ربك يعني بيعد لنا نعم كثيرة تدل على ان يعني النعم نفسها فيها دلاله قلنا لكم وقدره الله ايضا قالوا اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتها بترى هذه آية عجيبة ان الله كان في عمر النحل يعني بيخليها ربك ذي بيخليها يستبر كده بيخلي النحل تستخذ يا البيوت في الجبال وفيها الشجر وفيها أجه ومما يعرشونه وفيها السقوف سقوف سقوف هذه بيحطها يعني الجبال العرشة بيحطوها حقها يعني بها عمده ورجعها يعني بيش أوراق العنب ولا أوراق الأشيار. يعني سكس من أوراق الأشياء ولا سكس بيت فالله بيجعل بيجعل هذا بيجعل هذا الايش النحل اللي بيقول هنوب بيجعل هذا يتخذ بيوت في هذه الأماكن وبيوت خاصة ما هم من بعض الحيوانات بيوت تجمع بها العسل يستي أيه ما هم من بعض الحيوانات لا هنا في أماكن بيجي مرتفع ما بيجي في الأرض لا شيء لا تصلت بالتراب وأيضاً بيجي إيش بيجي يعني بيوت خاصة صالحة لجمع العسل حتى لا يسترب منها ولا يعني إيش ولا يخرج منها فقال وأوحى ربك إذن أوحى ربك إلى النحل ومش يعني أوحى إلى النحل؟ يعني ألهمها هذا الأمر قال الإيحاء الوحي هو أربع هو أنواع الوحي قد يكون معناه الإلهام مثل حتى الوحي الذي كان إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لأن النبي سأل جبرين كيف؟ قال كيف يعني ب إيه كيف نزل على ال الوحي؟ نعم. جوب على سلم وصل. وصل بثلاثة على سلم. أوحى في النبي فسر قال قال, إيه قال أليه؟ قال إن الرسول سأل جبرين كيف يوحى له؟ قال النبي كلهم لي يعني بينقله إسرافيل إليه. يعني بيجاه بالناسرافيل في القرآن. إسرائيلي بينقل يعني بينقل القران إلى جبريل وجبيريل وصل القرآن إلى, إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالها ويسرافيل كيف بيسوي؟ قال ينقلهم مناكم صورة إلى إسرائيل. يعني بهذه الطريقة بيد إقراء له ورجع. يعني ملك فوق بيد القرآن يروح إلى جبريل وجبيريل ينقله إلى محمد كل واحد يبلغ كل هم نقول من واحد إلى آخر، لكن النبي صلى الله عليه وآله قال كيف الملك ذي فوق الملك ذي تبي يعني كيف البداية يعني قال يلقيه الله يوحيله إلى ملك يعني يلقيه في قلبي إلقاء يسبه المرب في إيش في يعني كان يخبر الله فيه ويجعله نميخ هذا الإلهام إذا الله قد يكون بمعنى الإلهام وقد يكون بمعنى الكلام تبي كلام الى شق وقد يكون الوحي بالاي قد يكون الوحي عن يعني بالاي بالرؤية برايه عن طريق الرؤية فما حصل في ايش يعني في رؤيا الانبياء يعني قالوا طريقه من طريق من طرق الوحي اذا هنا اوحى الى النحل يعني الهمها الهم هذا الشيء وجعل فيها هذا الامر جعل فيها انها تشرع وتبني لها بيوت هنا وهنا في اماكن طالحة وطريقة معينة وشيء يعني طريقة عجيبة يعني ذي يتابعها ويدرسها ولا قال بيجي طريقة منظمة وبشكل عجيب ويرجع آش ويرجع يقول لها بعد بعد ما اتخذها ثم كنين كل الثمرات يمرى الآش يعني بيوحي إليها يعني بيلهمها بيلهم النحل ما تاكل من كل الثمرات وهذا بيكون بيكون أحسن العسل إذا أكلت آش من ثمار كثيرة ثم كليني كل الثمرات فسلكي سبل ربك يعني سيري ايه في طرق في طرق ربك نعم ثم كليني كل الثمرات فسلكي قلنا سلكي يعني أصلها الدخول سلكي سبل يعني سيري فيها سبل ربك دلولا يعني كأنها ايه حال كونها مذلة له مسخرة اذا يعني ألهمها الله وجعلها كذلك يعني على الله يعني حتى دوله لم يعني سخر لهذا هذا الامر سخر لنا تبني البيوت في الجبال وفي الاشجار وفيها ليش وفوق الاسطح وسخرها أنها تروح تجمع تأكل من كل الثمرات وتيجي قال يعني في طرق معها حتى حتى هذه في طرق تحتدي فيها بتذهبي إلى جمع الاكل جمع يعني لا الاكل من الأزهار ومن الاشجار وتعود الى, الى الى الى بيتها ما يعني ما الضيع قال فكن لك يسرب ربك دول لا يعني دول لا حال من ايه حال ايه كلي فكن لك دول لا يعني كأنها مذلله مسخره حال كونها مسخرة ومعنى التسخير من الله انه يجعلها في مظرفه الإنسان التسخير هذا إذا جعلها وسخرها لي اجل تأكل يعني أنت تبني البيت وتذهب للجمع ال تأكل من جميع الأشجار وتعود مسخرة لأجل الإنسان يقولوا لا مذهلة ومسخرة يخرج من بطونها شراب مختلف وما عد قارب عمرها والليلة ما هذا الشيء هذا الشيء قد يصبح شيء ضروري يعني بيلهمها بيجعلها كذا بيجعل فيها أنها تروح تبني لها بيت بيجعل في وي... ويه يهيئ لها كيف تسوي بالبيت ويجعلها ناتر يأكل من ويرجع قال بعدها بيخرج. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان هاي هو العثل. قال بيختلف الألوان قال بعضه بيجوا أحمر وبعضه وبعضه وبعضه يعني بين الطرق, الطرق, يعني الطرق يعني طرق يعني الله لا تعلها طرق يعني هداها فيها هذه الطرق أنها تمشي إلى أماكن بعيدة وترجع إلى, إلى بيتها قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان والعسل تختلف ألوان فيه شفاء للناس فيه نفع ودواء كثير من الأمراض أبتد يقوله بعض الأطب أنه كان سيد الأدوية قال العسل وعلاج علاج من الأمراض وعلاج عيد عند فالله كيف يعني سخر هذا النحلة بهذا الطريق أهل الإنسان هذا يعني آية للإنسان ويعرف قدرة الله وعظمته ورحمته وكيف أن الله بي يوصل له إلى أي شيء يعني كل حاجة يعني أشناف أهله في شيء فأقول للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون هذه يعني قوم يتأملون ولا يستعملوا عقولهم لا يا عيدر، لا معهم نظام عجيب، نظام ودولة يعني عجيبة تنظيم وإيه وعمال ويعني ولشاد، ربي يعني حين يلهم هذا الشيء، يعني يشاهد الآن حين يلهم ربي هذا كل هذا الشيء ليحصلوا للإنسان الفائزهر يعني من الأشياء وهذا والاجتماع يخرج له يعني اللب وخرج له يعني الدواء. وحاجة يعني حاجة لذيذة إلى يضرب المثل في اللذة فهذه نعمة من الله، نعمة كبيرة <تصفيق> ولي عندك صح؟ لا جميل يعني لأنها خاطفة يعني كأن الإناث يذيبت ولا هذا الأمر لا, لا, لا يعني لأنها تستعمل لا يعني لأنها تستعمل وثقور ما بأي حمل يعني خاطف هذا الفيغة الإناث وفالواق إن الناس, الناس يذيبتكم بأي عملية جمع يعني الغذاء ويذيبتكم بأي إنتاج العسل بقى بقى نعم قال والله خلقكم قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في كل وحدة من هذه آية آه يا هو دليل أي, أي الناس اللي بيتفكروا ويتأملوا يعني أي واحد يفكر بيقول في آية ودليل له على عظمته وقدرته ورحمته ونعمته قال والله خلقكم ثم يتوفّق ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء إن الله عليم قدير يعني والله هذا خلق الناس وهذا يتوفاهم وباي توافقهم جميعا لا يتوفاكم جميعا خلقكم ثم يتوفاكم ونحن نعرف هذا الامر ان كلنا لا يتوفانا حتى لكن الله كان يجعل الوفاه هذا يعني ما يجعل الناس كلهم ما بيخلقهم جمعه مره واحده ورجع يتوفاهم مره واحده يعني كان استنك الله يبقوا الى فتره طويله ويتناسلوا فيما بينهم فلذا بي ناس يعني كل مرة هيأخذ منها واحد في, في هذا الوقت وفي هذا الوقت مجموعة لكن نحن بالنس بالنسبة أمل وننظر حوالي مثلا باي مر مئة تقريبا مع بعض حج يعني درحينا مئة سنة مثلا مر وإنت يعني تحسب درحينا من الآن مئة سنة ما لا يعني ما من كل ما على آخر يتوفىهم الله كلهم ما بلنا جعل هذا التو... يعني هذا طريقة التو... ناس يعني, التو... ناتي... يعني يتولد وناس يتوفى كذا من كل مرة من مكان ربما فيها أن أولا إن ذا الله نحن كننتبه لأن حيني موت واحد تنتبهان تدري إن فات موت يعني أحسن من عندهم ما بلا يموت الناس كلهم فجاء ما عاد جاء اعتبار يعني في موت بعضا إيه حيني يموت عندك قريب منا من ولا واحد منا من تدري وتسلاح وتذكرنك بعد موت ويه وتحاول إنك ترجع إلى ربي وأيضاً بأن الناس يمكن أيتناسلوا ويبقى أي إلى يعني يريد الله يعني إلى أجل مسمى والله خلقهم ودمه يتوسفه ومنكم من يرد إلى أرض العمر يعني هو الله هو به الناس قال بيبي عمره ربي ورجع بعد قال يمعفه ويجتمعه إلى أرض العمر يعني أشواه الأردل يعني الأسوأ وأكثرها كأنه ما شو وعيشي آخر العمر يبدو ما عب ولا عب يعني يفهم ولا في خراف ولا عايز رجابر ولا عايز حتى يستر حافظ على نفسه ولا نظافته يعني حالة يعني بفلواء كأنه يعيده يعيده طفل يعيده إلى إلى مرحلة الطفولة لكن مع شيء من الخلاف المرحلة الطولة بيجوا عدد متكبّل وبيجوا عدد الناس بيفرحوا وبيرتاحوا له، وبده بيجوا وده بيجو الناس بيملوا وفي كثير من الحالات، إلا في بعض الأشخاص اللي بيقولهم من الله ولا يوم يعني بمعنى فضل عند الله هذا أمر عجيب. يعني مهما كان كما كبار على الإنسان وبيجأ بيملوا من الناس، الذي مثلاً صاحب علم كبير ما هو بيفرح الناس وبضربة وخدمة إذا يعني بشكل عجيب. لا ينفع الكثير من الناس يعني أكثر مما ينفع الأولاد آباء وهذا من نعم الله فقال ايضا هذا يعني ودليل لنا على ان الله كيف يتحكم في الأمور وإن الله يفعل هذا كله بيحي وبيميث فهو قادر على كل شيء وبرجأ أيش هو قادر على أنه يبعث الناس جميعا إن الله عليم قدير يعني عليم بكل شيء وعليم بأحوالكم عليم بأعمالكم وقدر على كل شيء خلقكم وعلى إماثتكم وعلى بعثكم مرة ثانية يعني إيه كأنه في هذا العياء الكثير لأنهم ينكروا فيها يعني بيقولوا كأنه ما عدا ممكن هذا البعث هذا شيء ما عدا ممكن كيف أن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوا هنا هنا دي يعني مسألة التوحيد والشرك قال الله فضل بعضهم على بعض في الرزق ما الناس توافردك ناس من كثير وناس من قليل وناس يعني ناس محانا صار ما معلنا شيء بسيط وناس من بس في يعني مئات الأشهار وعلاف الأشهار فالناس متفاوتين وهذا يعني انها شيء من الله التفاوت في الأرزاق ما هو يقض إلى يعني لا إلى حدة ولا إلى ذكاء ولا إلى أي شيء هذا شيء من الله والله فض الله بالنفع منك فض بعضهم على بعض الرزق إذا المفاضلة في الرزق هذا شيء طبيعي نقول هذا مهرز كثير وهذا مهرز قليل هذا شيء طبيعي وهذا شيء من الله فيعني بنعرف يعني خطأ مبدأ اللي بيقول الاشتراكيين يقولون المفروض أن الناس كلهم قال لا أرجع للناس كلهم إن الله جعل هذا الرزق خصوصاً ليه من المسلمين جعل الرزق للناس جمعه يوم جم سبعة حتى إن ما بيخلوا واحد يسمله، ما بيخلوا واحد يسمله، ما بيشيلوا لاموار ويتسمعوا الناس جمع، يساور، وهذا خلاص خدمت الله، فلذا يعني ما استطاع ينجحه، ولا عاد استطاع الناس يتنشيطوا ويعملوا ولا عاد لجل هذا الأمر وفشلوا، فالله يعني فنعرف يعني هذا مبدأ التفضيل بالرزق هذا شيء واقعي وطبيعي وهذا شيء من الله، والله فضله بعضكم على بعض الرزق هذا من لكن احنا هذا في ما بعدها قال فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكة ايمانه ايمانهم قال هذا الحين الله فضل بعضهم على بعض الفضل به واحد مثلا السيد سلطان ما كان قبل الحين يجيب عبد هذا السيد مالك لهذا العبيد لهذا الاراضم مالك ومالك ما لك ذلك الأموال والعبد ما معه ولا حاجة حتى انه ما يملك بلاه لو اشتغل لو جاله ما, ما حصله لك فقال هذا الحين أذين يفضلوا هذه أذي معهم أموالهم هم با يرغوا يقسموا أموالهم بينهم و بين الحقيقي هل قال فما الذين يفضلوا بيراجي رزقهم على ما ملكة إيمان ما هم راضين الرزق ذي معهم على ما ملكة إيمان و يقسموا فيه فهم فيه سواء سوا. با يرضى أحد با يرضى و كذا ما أحد راضي يعني أنتم ما بيشترضوا أن يعني يجعلوا شيء متعدد هذا حين الله أذير رزق الناس جمعة كل الآيات السابقة لو لاحظوا كثير من الناس الرزق الآية السابقة فالله أذير رزقكم ورزق الناس جمعة نجعله ونجعل غيره سواء نساوي بين الماء أنتم لا نرضيزوا في ما, ما, ما بينهم مع أن الرزق ذي معك ما بالله معك يعني مده ما محقتها والله ذي أعطاك ما ربي إني حصلت رزق ذاته ما يحتاج لها أحد هذا يعني يعني بيستنكر عليهم كيف إنهم كيف إنهم يجعلوا مع الله آلهة ويجعلهم سواب كلهم آلهة قال أنتم ما رضيتم يعني مع ان الله عذيب يعطيهم وبينعم عليهم قال فالمفروض أنكم ما يزئين أنتم ما بيتروا يتساوي فيما بينكم الغني ما برضايت دي الأهل الضعيف السادة والأغمية ما برضى يدعى عبيدهم وجبهم ايش في فالنفق ما حد من رضي يسوي فلا لا يجيه قال لي ليش ما ربي تباك جاء تساوى بينه وبين ايش وبين ابعث المخلوقات بين اشياء ما تستبر ولا حاجة ولا تفهم ولا تسمع ولا تتعقل هذا ايش كنفهم الدلال هذه في الآية والله فضل بعضكم على بعض قلت لذك فما الذين فضلوا بردي لذقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء ما يعني يجردين الأرزاق إلى العبيد ويذوهم وملقوهم لما يجدون من ثراء هم عبيدهم ما ما بدفع ولا أذا بنعمة الله يجحدون ما هذا بنعمة الله بين كل نعمة الله وعطاه حتى يعني مساوا بينه وبين إيش يعني بينه وبين الأصنام وبين الآلهة اللي بيستخدم دونه أذا بنعمة الله يجحدون يعني ليش ما ربي ويجهدوهن ما بينام عليهم وهم دارين ويقلوا الله فيبيرد وقلوا ان الله الخالق يعني لا ينعزكت إذا بعبدوا الأخنا من المين كروهن فإنه قالوا من مرحلة السماوات والأغلى يقولون الله ما بلا وبيعبدوا هذه النعبة تقرفهم من الله حتى بيهم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا أيضا هذا من النعم قالنا الله جعل لنا من أنفسنا أزواجا يعني يعني لأنها تكون قطيف للنفس ويعني بيستقر الإنسان ويرتاح ويأمن ويسكن إذ ما يجري الشيء من جنسه يعني لو يزاوج بين الإنسان وبين حيوانات أخرى من يعني يملها ولا أجابها أي تناسب في الحين كمان بالتنافر قليل في الطباع ما استروا كيف لا الطباع وكلهم بشر وتكابه كبير ما حيجوا حيوان ثاني ولا ما مستقر يستقرر الإنسان الحياة ولا من يعني يرتاح ولا من تحنى ولا في نعمة نعمة كبيرة إن جعل التزاوج يعني يجعل لنا من جنسنا يعني يعني يجعل ذكور وإناث هذا من نعمة ما بنسكرها والله جعل لكم من أموركم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أيضا أجعل لنا من هذا الأزواج قلبي بنين فعلى الأبناء وحفدة يعني أولاد الأولاد في نعمة ووسمى وأثر الحفيد في في اللغة بيقول الخادم الحفيد الخادم لكن خادم ايه؟ تبرعا الخادم تبرعا يعني بدون أجر يقول الحفظ يعني الخدم هذي بيخدموا واحد بدون بدون أجر كأن يعني الابن أبناء الأبناء بيقوم بيخدموا الإيه الجد إيه لين برجع ساجوا إلى أبناء الأبناء وهم ما ذي بيقول لهم يخدمهم يدفعهم بدون أي مقابل فهذه نعمة أنعم الله بها عليكم فخصوصا عندما جبنته كبر في السن وكذا في ضعاف يحتاجوا إلى مراعاة وإنهاء فالله جعل لكم من أزواجكم أشبنين وجعل لكم حفده يعني يقول الأحفاد إذا الأحفاد هنا مرادفها أبناء الأبناء أبناء وكان نسمع أحفاد لأن ذيهم هذا المعنى لأن لأن أثر مع معنى حفيد باللغة هذي بيخدم قلنا بدون إجراء كان يعني لأنن بيستيعادين فعوقهم أثناك الكبر فهذي أيضا من نعم الله ورزقكم من الطيبات حتى هذه بتذكركم من الطيبات ما بنذكرها إن الله بيرزقنا يعني بيرزقنا من الأشياء حاجات أشياء ممتعة لذيذة طيبة أكل بترتاح له تخيل لو إنك ما يعني لو الإنسان بيأكل أكل ما بيصير ما بييجيده <تصفيق> يعني عند الحين جوا مري علاج وبعدها يأكل لو رزقنا ربي رزقني إحنا نعيش ولا هو طيب كيف بقى إنك لكنها نعمة كبيرة، هذا ما بين الذكراء هي يجعل لك هذا الشيء الذي تحتاجه الرذب الذي تحتاجه يجعله شيء طيب ولا ولذيذ هذا أيضا من نعم الله لأنه يعني لو ما يجعلها طيب وجعلها ايه؟ وجعلها حاجة ولا مر ولا لا يحتاج الإنسان يعفلها ضروري ولا ماذا؟ واش تخيل جي واحد يجعله طول عمره مثل علاج جورة مثل العلاج يجو كله ما هو ما بالله أحبه ولا لا كل أكله يجو عبارة عن علاج ويكره ويذجره ويغثى هي حاجة يعني متعبه ومحبه و لكن يجعلها ربي عيش لذيذة وممسعه ويسمتعه اليسال ويرتاحبه فهذا نعمة كبيرة نعمة ما بنذكرها نفهم من الآية قال ورزقكم من الطيبات الرزق الذي جعل لكم تعيشوا بس يجعل من الطيبات من الأشياء الذي لها الممتع الذي يعني بطيب لكم ما هي أشياء خبيثة مستنكرة مستقرة أخذ الباطل يؤمنون وبينعمة الله هم يكفرون يعني كيف هم دول عرض إذا بشي إذا بشي خلط بعير رخيء يؤمنوا وضو يعتقدون مثل إن الأطنان هذه عليها ولما نعم الله الذي ينعم بها عليهم واصل الليل ونهار في كل وقت في كل لحظة ونعم كثيرة ما يجحدوها قال أفا بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ما بيعرفوا هذا النعم لأن المفروض إذا عرف هذا النعم انهم إيش إنهم يؤمنوا بالله وما هم لا يؤمنون كأننا يكفرون يعني يعني, يعني يعني كفر النعمة وبنعمه الله يكفرون يعني ما بيشكروا عليها ما بيقابلوها بالشكر ونحن نقول كفر نعمة في نعمة الله يكفر يعني ما بيشكرها ما بيشكر الله على هذا النعمة ويطيعه ويمتثل الأوامر يعني في كفر نعمة الله ما شكروا على هذه النعم كلها وهذا عجب في الإنسان حينجي الإنسان في نعم الله عايش طول عمره مين حين يتكون الروح كيف إن الله يوفر له غذاء ويوفر حاجته عاد في بطن أمه ما جاءت أحد بعد يوفر لك كلها غذاء ل... في حالة ما ما بتجهز يأكل ولا بتجهز كل ما يخرج من الأم. ما يخرج ورجع يعني يقول يعني جل الله الأرض شفقة في أبوه إنه مهتم لما يجي بدو شاب ويرجع يجده بيستر يعني بيهتم بالإنسان ويعني يوفر له رزقه في كل لحظة وقولنا لكم ما يعني ما بلا مسألة أكل وشرب كل شيء يعني اللي بسوسة والجو حتى الهواء هذا الهواء اللي بيسنفته الإنسان يوفر له لك وكل جسمك فيه أجهزة يشتغل يعني إذا في شيء سيرت طبعاً سير إذا في شيء كذا يعني أشياء عجيبة على الجسم نفسه فيه أجهزة وأشياء غريبة وعجيبة يعني لو لو عشان يعني لو يحاول يزبر واحد ما مشتري زبر من الجهاد من الأجهزة ويحتاج لك يقال يحتاج يروح يسوي ويوم مشدف وتعب وإهتمام وانت ما تدري بتقوم بتصير ما بتحتاج تتعب ولا تكلف تنظر الى شيء ما بتسلحها من النفئ يعني ما بتحتاج مصورة وتكبر وتكبر مدريج وكهرة وده حين تسلل الشيء وترى الشيء وتسمع الشيء وترعى وكذا وتتعامل مع كل شيء حولك كل هذا نعم من الله الحادث كلها السامع البصر كل هذا النعمة وانت بتتعشفها ولا بتتعشف تشكر ربي عليها بل الاسوء من ذلك ان واحد في كثير من الحالات يستعملها في مقصية الله حاجة يعني عجيب أنه ينعم عليك بهذا النعم وجواصل ينعم عليك وداري وش بتسوي وعارف كل شيء وأنت تروح تعمل هذا النعمة في معصيق فقال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون يكفرون بنعمة الله ما بيشكروا عليها يعني هذا كان أي أمر عجيب ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا قال أي روح يعبدوا من دون الله يعني يعبدوا غير الله عباده هذه الأحجار لا تملك لهم رزقا من السماوات والأرض لا لهم رزق من السماوات ولا رزق من الأرض لا يعني لا بجلهم مطر منها على من السماء ولا بجلهم رزق من الأرض ما بسند لهم ولا بسب شيئا شيئا من رزق ما لا يملك لهم رزق لا يملك لهم يعني شيئا من الرزق ولا حاجة ولا شيء من الرزق ما لا فزقاً من السماوات والأرض شيئاً إذن شيئاً بدل كأنه قال ما لا يملك لهم شيئاً من الرزق من السماوات ولا من العرض ولا يستطيع ما يرزقهم ولا جهزاً لا ما جهزاً فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تجوث ناف شو وتجادلوا فيه ربي وتقولوا كيف عبا يستر يخلوه كذا ياهو ما يحيي العبا ما هي رمين كيف بايح ياهو يقول زي أنت هاي تقول يتراب كيف عبا يتبر ونالش يربي مجادله ربي هذا غريب فلا تضربوا لله الأمثال يعني كأنه الازالات هذه المناقشات إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون كأنه ضرب الأمثال يقول كذا حين يعني ال ال الصيغة العبارة صوغ عبارة يوقف بهالانتقاد على الله ولا احتجاج على مجا أن لا إذا ربما بيكردوا ها والله ي... فاللغم صورة قالوا ايه وانا يحدى العظام ايه الرمين ذاك وظرب لنا مثلا وانتي اخار قد قال ما يحدى العظام ايه رمين ؟ سمعته قال الله ظرب لنا مثلا وثفي ذا المثال قال ما يحدى العظام ايه الرمين هذا يعني الامثال والشجالات والانكار للحب الواضح الواع وحد ضرب الله مثلا حبدا مملوكا لا يقدر على شيء فالسر قال مثلا إنه عبد مملوك ما بسته ليسبر ولا حاجة يحده مقعد ما بسر يجابر ولا بسر يتحرّف <تصفيق> هذا واحد تخيل قال هذا وتخيل واحد ثاني ومن رزقناه مننا رزق حسنا تخيل انسان رزقه الله رزق حسن أعطاه عطاء كثير وينفع وينفق منه سرا وجهرا وهذا أعطاه عطاء كثير ينفع ويعطي وينفع ينفع الناس في السر يعني لأنه خصاله نبيله ويعني إيش يعني, يعني ينفع في النفع وفي يعني في مكارم الأخلاق وجهرا يعني, في يعني كانه في كل الحالات ما بيترك أحد يعني كان المرض بالسر والجهر حين يذكرهم يعني في كل الحالات ينفق ما بيبطل في حالة حالة يعني بينفق واصل بينفق واحد في الجهر قال ينفق من سرا وجهرا قال هتخيلوا اثنين عبد مملوك ما بالسوري يسوي ولا حال تخيل من عيدهم ماشلون ولا ولا من الذي بيقولوا ما ما سريري ولا ما أبي السوري تحرك ولا جابر ولا يسبر حاجة ويجيلك واحد مكيفه مرتاحه رزقه بينفع الناس وإذا وأخلاقه جيدة يعني بينفع الناس نفع كبير هم صح هذا شخصان قال هريستون الحمد لله لا ما هم سوا وإذا الحمد لله هذه الأيشي بييعطي وبينباء أو يزوي وقادر وكل شيء وذا لا المفروض ما مفكر. ما مفكر احنا ما إن ما نفكر ما نفكر في يعني نحن نعبره أصلاً ما نفكر في إن الحجاب يعني كأن شبه الأيشي الأثنام بالعبد المملوك الذي ما بيصير يسوي ولا حاجة ما بيصير يتحرك ولا يجابر ولا يتكلم ولا يسبري. يعني هذا يقول بدوره هذا اللي يبي يسبره. بدوره أم عبد؟ يعني ما بيصير جابر ولا بيصير يتكلم ولا بيصير يسير ولا بيصير يعني ما بيصير وضرب الله مثلاً الرجلين، أحدهما أحدهما أبكى، وضرب الله مثلا الرجلين، احدهما ابكم أبكم يعني ما بيستجابر ولا بيسمع هذا أبكم كأنه من البداية من حين خلق بيقول الاخرس هذه جمع بين الصماء يعني والعيم والعيمة الآخرة هذه ما, ما بيسمع ولا يتكلم والابكم كأنه ذي هو من الأيه من البداية من حين خلق هو كذا يعني كل أبكم بيجي في الواقع فقال ضرب الله مثل رجلين أحدهم أفكم يعني تخيلوا بسروا واحد أفكم ما بي يعني من حين خلق ما بيفهم حاجة ولا بيتكلم بحاجة لا يقدروا على شيء ولا بيستر يذبر حاجة ولا يقدر على شيء ولا يزوي حاجة وهو كلم على مولاه ما بي يعني ومعتمد كل اعتماد على ويهبله آكل ويهبله شراب وطعام ولا ما بيستر ينزع نفسه ها متخيل هذا الرجل ابكم لا يقدر على شيء وهو هو كل على مولاه يعني يعني متطفل على مولاه ما بيسوي ينفع نفسه يعني اعتماده على ضعيف اعتماده واعتماده في النفقه وفي كل شيء على ايش على مولاه أينما يوجه ولا ياتي بخير ولما قال يزبر حاجه ما ما, ما ما نفع ما بيستري يسوي ما يتحرك ولا بيستري يدبر شيء لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل رجل يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم <تصفيق> يستريث كلهم وينفعنا العدل ينفع الناس إلى بعد الحدود يقيم الحياة العدل هو يستوي هو الذي يقيم الحدث فالحياه بين الناس وهو على صراط المستقيم يعني في الطريق ال... يعني في أحسن الطرق هو سرع هذا أنجو كذا يعني دخينا ليش بيسووا بين الأصنام وبين الله يعني في الأ أهنا الأب كان يكل على مولاه ما بيقدر على شيء لأنه ما هذا الأغنام ما بتكلم ولا بتسمع ولا بتروح ولا تقول لسبر كذا ما مسبر ما وضع ما ما بلنت وذي سووله إيه ما يعني ما ذاك ذي قال يعني ما بيسترق قال جاء مرة ثلاث سنين لا وجود عنده رف قال ما سعره ولا ردة هو يعني ما قال فقال اربون يبول تلوبانه برأسي لقد هانا من بارك عليه السعال وكيف ان احنا نجعل ذا رب فالشياء عجيبة والله ابله من ثمر ورجع رب ورجع ياخله هذا قال يعني امور غريبة يعني بتدل على ان الانسان هذا في غفلة شديدة هو اش يعني بي يعني تأنه ما يعني تأنه ما عاوم كذب ما حني سويتها يعني عقل هذه معه كأن يعني ما بيستعمله كأن ما هو عاقل في مسرخ هذا تفرفر قال وإلا قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كله في البصر لله سر والله له غيب السماوات والأرض كل ما خفي في السماوات وفي الأرض وعر ما يخفى على شيء أعمالكم إن يعني هذا ذي هذا الإلهية هذا ذي هو إله ما ذا في ابكم ما بيسمع ولا بيوحي ولا بيفهم ولا حتى هذا يعني في الواقع يعني حجر يعني حجر مع بعض احنا عارفون يعني حجر ولا مسبر هاي قال ولله غيب السماوات والارض تدرك الله هذه لها غيب السماوات والارض كل ما خفي كل يعني كل شيء يعلم حتى الاشجار خفيه في السماوات ولا وما امر الساعه الا كرمح البصر أذي بتقولوا ما جاهده ولا كيف أبا عبي كذا ولا حنا من يحكي العظاماه رمم قال أمر الساعة ما هي الا كرمح البصر يعني رمح البفر يعني الحين تمثل شيء مثله في السرعة وفي الصوره بل ايثر من ذلك يعني انت تمشي الحين الحين فين تمشي زي شيء هذه امامك وين بتتعب جاب <تصفيق> الساعه <سؤال> بدوم انت حجر غير ايه بالنسبه له ماشي بالنسبه له هو إلا مشكلة سهل عليه وسريع <تصفيق> ما يعني ليش اشتمقت لك من الأمر ما فيه صعوبة ولا قليل الآن ترحين أهم الحين يعني مثل القالب عندي تبسل لك شيء مترا حين تبسل لك شيء قريب منك تحزل عندما تتحب عندما تقعد مدري كم حين تلمح الحاجة تلمحها حتى ما قبل تأمل ولا ندري تلمحها تد ترى الشيء وهذا فعل معن أن يعني بمثلنا فعل الإنسان ما بيتعب الإنسان فيه ولا ببذل فيه أي مجهود ولا بسأيله وقت ولا وراي. فقال ها كلام حلب بصر إذاً لمح البصر يعني رؤية البصر حين ترى إلى البصر ما معنا البعض قدمنه قم الله ولا في الساحة لا لمح يعني تلمح الشيء يعني ترؤية البصر حين إلى أنت يعني حين ترى شيء ما بتتعب ولا بتحتاج وقت وراي فهذا ما هي إلا كذية عند ربي بل أو هو درب. يعني ايش يقول لك بالنسبة لله ما في شيء صعوبة ولا لا في وقت ولا في جهد ولا في انا ولا هي فلا تقولوا قام عبا كذا ولا قال وما عمر الساعة إلا كلام ح البصر أو هو أقرب ولا اقرب إن الله على كل شيء قدير قادر على كل شيء وما حتى يحتاج يسوي ما بالله مثلا يريد الشيء وحصل والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون جعل لكم هذه الأشياء جعل لك جعلك جعل لك بصر جعل لك فؤاد جعل لك قلب جعل لك عقل عقل تدرك به لعل هذه النعم هذه فيك تدعيك انك تشكر الله عليها يعني حتى هذا المفروض أنها تدعيك النعم التي فيك ولا لأن كان ما كان بت... يعني في البداية لما يدخل الله الإنسان ما بيجو في هذا ما بيجو بيسمع ولا بيصير وراء في البداية أول ما يدخل ويرجع يدخل السمع والبصر ولا... ف يعني فالله أذي... يعني هو فول... الذي يستحق العبادة فقط جعل لكم السمع والبصر والأف لعلكم تشكرون يعني تدعواهم هذه الأشياء وهذه النعم لأنكم تشكرون ألم يروا إلى, طير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ما بيرو بدرة الله ما بيرو كيف الطائر بيجير ويقول يبسط جناحه كذا ويقول في الهواء ما يسقط ولا هذا يعني قال ما ما بيمسكها إلا ربي هو قادر على كل شيء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون قلنا لكم يعني يتكبل هذا يبت يتكبل هذا يبدل له ويؤمن والله يمعنا يؤمنون يعني هم مؤمنين هم هذا الذي يستفيدوا من الآيات ويزدادوا إيمانه هدى إلى هنا آية الثمانين من سورة النحل ثلث حث مئتين وستة وسبعين بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الْأَنْعَامِ بيوتا تستخفونها يوم بَعْنِكُمْ ويوم إِقَامَتِكُمْ ومن أصوافها وأوبارها وَأَشْعَارِهَا أثاثا ومتاعا إِلَى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابيل ثقيكم الحر وسرابيل ثقيكم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فَإِن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الكافرون وَأَمَّا أَنبَعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَهُم لا يُؤذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ مُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْذَرُونَ وَإِذَا رَأَى الذين أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوهوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الْأَيْمَانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كَالَّذِينَ غبت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتحذون أيمانكم دخلا بينكم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 الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها هذا بتعداد تعداد الآيات الدالة على قدرة الله وتعديد النعم التي أنعم الله بها على الإنسان قال الله جعل لكم من بيوتكم سكنا جعل لكم هذه يعني من بيوتكم مكان تسكنون فيه ويشترتعون فيه بسلم واحد الحر بسلم واحد البرد لم واحدة المطار يسكن يعني يسكن كان في السكون الطمئنان والراح فهذه نعمة فلذا قلنا لكم إذن من نعم الله ما ماهما بالله الأشياء ذي يخلقها مباشرة حتى الأشياء التي يقدر الإنسان على صنعها هذه نعمة مثل الحينها البيوت والعمائر والأشياء حتى الأشياء الحديثة الآن اللي يستطيعون يعني الصبات هذا والبيوت الكبيرة وال يعني والقاعات الكبيرة هذا بيجين أيضا نعمة من الله ولو إن الإنسان بيسنع هذا لكن ألقننا لكم المدة من الله واللها من الله والعقل من الله والقدرة هذه في الإنسان من الله يعني كلها من الله بيجين أيضا من النعم فلذا قال جعل لكم من بيوتكم سكنة جعل بيوتكم هذه جعل فيها سكن لكم وإيش ور وراحة تسكنوا فيها وتطمئنوا وتسلموا ايش يعني يعني تكفيكم اي شيء يعني تكون فيها تبتعدوا عن عن عن حراره الشمس وعن عن البرد وتحميكم من البرد ومن العشق من الحر ومن المطر نعم وتحموه وتحفظهم في حالكم يعني يعني تحطوا ام في هذا الكل لا ترتاح يا <تصفيق> رب ما يجي ما وجعل لكم من بيوتكم يعني كان جعل البيوت كانها جعل البيوت سكن جعل البيوت سكن خلق لكم من البيت سكن خلق لكم جعل لكم من السكن نعم وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم من جلود بيوت وهي الخيام من جلود يصنعوا الخيمة من جلود الانعام وهذا الخيمة هي سكن خفيف كانت تستخفونها يعني تروها خفيفة سواء في حلكم يوم ضعنكم ويوم اقامتكم الضعن يعني السفر تستخفونها يعني ترونها خفيفة يوم ضعنكم يعني عند سفركم ما بتتعبوا لأنها بيجي ما بيجي, بيجي, بيجي مدرى البيت في مبني بالطين ولا مبني بالبلوك ولا بالحجار وسبوف ما بستوا راحة يحركه ولا بستوا غيره ما بستوا راحة ينقله ولا صاندي لكن هذه نعمة أنه يجعل لكم يعني أكثر من هذا الخيام بجلد تستطيعوا نقلها من مكان إلى آخر تستخفونها إذا ترواها خفيفة يوم ضعنكم يعني يوم سفركم الضعن يعني الانتقال ويوم إقامتكم يعني وانتوا جالسين أن يوم ضعنكم تستخف يعني بيسهلة الحامل تحملها على الابل وتمشي و وكيف لا مش يعني تستخفونها يوم إيقاماتكم يعني بتنصبوها بسرعة تحطوها وتطرحوها بسرعة ما بتسقطوا في ما معناها تست هي خفيفة في بس وبس حتى في في الإقامة كيف خفيفة يعني النبي إيش بيطرحها وبيثبتها في إيش في نص ساعة ولا ويوم ما رأيكم ويوم ما هذا وهذا جعل لها لكم إيش من الجلود الأنعام ومن واوبارها وأوبارها وأشعارها أساس الى حين جعل لكم من اصواف الانعام هذا أص أصوب طبعا بيجي بالغنم وأوبارها الوبر هو طبعا جلد ال ال ال, ال... ال... ال... ال... ال... الجمال يسمى وبر واشعارها هذا ela... المعد المعد ييجي فيها شعر كل هذا قاعد يستخدمها يستخدمونها بستخدمو أساس يعني كان فرش يحطوا منها وغطاء ويعني ولباس هذا أساس ومتاع وحتى الأمتعة يعني بعضها يستخدم إيش أوانى يستخدم أوانى يعني يحطوا حفظ الماء بعض من الجلود نفسها إيه قربها بيحطها إيش بيحطها الحفظ الماء وأيضًا ولا حبال كانوا بصنعونها يتستخدم منها ايضا من من هذه انعام جلود الانعام هذا الاثاث والاكبر والمتاع الى حين يعني طبعا ما بي يقدر يجلس معه يعني دائم بيجمع فتره ويرجع ينتهي والله جعل لكم مما خلق ظلال وعاد ايه وهذا يعني تذكر واحد كيف لو ما يصير الانسان يحصل على هذه الاشياء لو ما يصير الانسان يحصل على سكن وما استر يحصل على اثاث وما يستطيع الانسان يحصل على هنا قال جعل لكم مما خلق ظلال يعني جعل لكم من الاشياء ظلال من الاشياء التي خلقها مثلا من الشجر جيلنا ظلال منها من يعني الحين الصب ظلال منها هو وين مبناها من خشب جعل لكم مما خلق ظلال وجعل لكم من الجبال اكنانا ايضا جعل لكم من الجبال اكنان يعني اشياء تحتموا فيها مما من الشمس هي الجروف مثلا و بعضها ولا البيوت اللي داخلها من الشمس واحيانا من المطر مطر واحيانا من يعني من ضربات طيران وصارخ بالجبال بيجي يخرج شيء يعني باش اكنان يعني يعني تحتموا فيها تحتموا عما يضركم وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل سرابيل يعني ملابس كلمه سرابيل يعني ملابس او ثياب يعني ملابس او اقمشه سواء ثوب يعني قماش ولا كم يعني قميص او هاي الجلبسه راحت قال ايضا جعل لكم سرابيل تذيقكم الحر وهذا ايضا يعني لان النبي واحد حتى من الشمس وما ما بلا من البرد سرابيل قال تذيقكم الحر يعني لأن شعر الشمس عندما على جسم باشرة بتحرق خصوصا يعني بالنسبة للإنسان لأنه ما مع الشعر ولا معه ما مثل باقي الحيوانات ليس الشعر ولا ريش يغطي جيده الإنسان ربما الحيوان الوحيد الذي شعره بادي البشرة ما بغطى لا بشعر ولا بريش ولا هي الله جعل له يعني سرابيل يعني ملابس أو قمصان سرابيل تقيكم الحر حر الشمس لأن إذا يقولنا السلطة على الجسم باش يرتفع، وكذلك أشهر البرد كتب الأول، وبعدين قالوا اكتفى بهذا هو البرد لأنه يعني إحنا ما بنذكر اللبس إلا لجل البرد. <تصفيق> قال هاي بيجيكم الحر أيضا، والبرد كتب ذاك واضح. نعم وسر قال هذا تجيكم الحر وشرابيلة تجيكم بعثكم أيضا ملابس. يعني بتحتموا بها وهي الدروع يعني تجيبها الدروع يعني عبارة عن قميص كامل ولا والفنيرة كاملة من الآيش من السلوس وهذه الضربات السيوف ما تأثر فيها والله يجي فيها آيش عازل حيان ذرحين بيهبوا الدروع للرصاف فهذه ملابس أيضا هذه يعني نعمة أن يجعل لكم حماية فالسرابيلة تقيكم الحرة وسرابيلة تقيكم بأسكم يعني الضرر الرصاص ولا الأشياء ضر ضرب السير كل أسراب يذن الملابس سواء كانت ملابس حرب ولا ملابس إيش ملابس مدنية عادية كذلك يتم نعمته عليكم يعني هذا بيتم الله يعني النعم الكثيرة والله بيتمها كأنه بيستمر في ذلك كذلك يتم نعم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون يعني بيستمر الله في النعم علينا وبيكمل النعم علينا لعلنا نسلم يعني ما هو مبلغ يعني أن المفروض هذه النعم أنها تدعونا إلى الإسلام تدعونا إلى الانقياد لله حتى هذه نعمة ما هو مبلغ كونا نحن نتمتع بهذه الحياة يعني كونا دليل وهي, وهي نعمة أكبر كونا دليل لنا إن إحنا نتبع الحد وإن إحنا نخرج ننقذ ننزل أنفسنا من النار وإن إح إحنا إيه ندخل الجنة وهذا نعمة أكبر إذا الله بنعم علينا وهذا يبيه بنعم علينا لأجلنا وألا لأجله أن نهتدي فلذا قال لعلكم يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كنت درب إن الله نعم عليكم بهذا وهذا, وهذا وهذا أنكم ترجعوا إلى ربي وتنقادوا إليه وفي هذا الخير الكثير لكم يعني إذن النعم هي نعم من جهتين من جهة أن الإنسان يتمتع بها ويثرفها ومن جهة أخرى أن الإنسان بيهتدي بها يعني أن ذي هو يعرف نعمة الله وقدرة الله ويهتديها ويرجع إلى الله ويتق الله ذي تسلمون يعني تسلموا أنفسكم وتنقادوا إليه فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين بعد هذه الايات كلها ذكرها ذكر كثير من ايات الارزاق وكثير من الارزاق والنعم وضرب لنا الأمثال وفرق لنا لنا بين الالهه وبين يعني بين الله وبين المخلوقات العاجزه فان تولوا يعني بعد هذا كله اذا تولوا ما رضوا اعرضوا ولم ينقادوا ولم يسلموا فانما عليك البلاغ ما عليك الا تبلغهم فانما عليك البلاغ المبين علي ما عليك لا تبلغ بلاغ واضح وتفهمن والباقي وحينه بعمل قد معهم يقولوا معهم جهدهم يبدأوا يختاروا طريق ذي بعده فهم يبدأ من الطريق الاله طريق الخير أو طريق الشر يعني من نجذم بإجبارهم ما تي ماش تيجي ربي إنك تجبرهم تلزمهم ما بلا تبلغهم بس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال بيعرفون نعمة الله ورجع ينكروها قالوا بعضهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها إن يدرون هذا الأشياء من الله، إن الله الذي أجاب المطر وأجاب خلق الحيوانات وخلق كذا وخلق وخلق والنبات والرجاع يروح ويعبده لا إله أثناه، يعني عملهم هذا إنكار للنعمه، ما شكرها وعبد الله الذي أعطاهم ك، راحوا إيش؟ يعبدوا إيش؟ الآله، وبيقولون هاذي بتدي، إن الواسطة، ما ذي خلت ربي إيش؟ يابلا هذا تفسير تعرفون أن أمرة الله؟ ما تحرونها ما يعني يعني وجهوا العبادة إلى الأطنام وقالوا إن هذي بالتعب بيدرانها من الله ويقول لها ما بلاذه هذي بتجي لنا بلأ الأطنام هذي جاهزة لنا بلأي في النعم يعني بذلك هي ذي خلت ربنا فلذا قال حتى يعني من الإنسان كل ينسبه إذا كن جاء له رزق الله ذلك يعتبر ان قد الإنسان إذا أعطاك الإنسان قدور هو الله الرازق وهذا ما هو لا الله وسيلة فلا أجد خلاص يعني تقطع النظر عن عن الباري وعن الرازق ويكون هذا متوجه نظرك لأن هذي هذي الله هو فبكل يسر أمور إلى أن هذه هذه عانة تدري أن الله والرادك بكل جهودي يسر أموره يسره إلى أن أج وصلت إليه يعني لا يعني يقول لا جوه قريب من هذا آية هي الله عليه بكل جهوده يقول لهم بلا فلا نبلا فلا ولا يذكر مع معناه الله ولي بيسخر ويسخر كم من واحد لا ثلاثين ها إيه أيضا بعضهم بيقول يفسر عليها حتى يعني يعرفون عن نعم الله ثم ينكرونها إن يعني النبات حتى في المسلمين منه حين يعرفوا أي واحد يعرف النعم هذا ويكون عمله مخالف يعني ما بيشكر الله في عمله يعصي ربي إذا أنت تدري ان الله أنعم عليك بكذا وكذا وتعصيه فانت فأنت كفرت بها ما شكرت عليها قال يا ليش إذا قد يكون الكفر بها ويكون عن طريق المعصي حين ما ييجي حين يعصيه كأنه ما عمل لك شيء قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هذا قال بيعرفها ثم ينكرها يعني بيعرف وعملها بينكر ولا بيعرف وينزلتها إلى شيء آخر لا هذا في بعض في بعض منهم وفي بعضهم من لا قالوا اكثرهم السافر بعضهم ينكرها تماما ما في يعني ما هي من الله ولا كذا يجهلها تماما ما في بي يعني بيرجع يس شيء اخر ولا يعني بينكر تماما يجهدها عن الله يعني كان به ناس بيعرفون نعمه الله هم ينكرونها واكثرهم قالوا دول الكفار اكثرهم قال بيجهدوه تماما ما هي نعمه من الله ولا هي أول اللي يعرفون كانوا بيعترفوا، نعم ويجا ينكر، وذوليها وأكثرهم بينكروا سماه ما بيعرفوا بها نهائيًا. أكثر يعني الناس ولا ولا أكثر الكافرين؟ لا ولا أكثر الناس؟ لا ما يشتكي. لا بلا إشتكي الناس جزمن، ناس بيعرفوها ويجا ينكروها، وناس بينكرها بالمرة، والمعك والأكثر ما بيعرفوا يعترفونهايًا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِ أُمَمٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُلُونَ هذا سينهجد ذكر ربي عدل الله يعني أو ووضح الهم أنعم كلها تدعو إلى طاعته وإلى الامتثال أمره فإذا ما نعفى فيهم في القارب يتذكروا إن صلهم حين يجي ذا اليوم كيف يرجع يوم يوم نبعث من كل أمة شهيدا يعني هنجي يوم الجمعة يوم البعث ورجع يدعي ربي الناس يعني ويبعث فيهم في كل أمة هذا كان يدعيهم إلى إلى الخير يدعيهم إلى, إلى الطريقة المستقيم ورجع يقول هذا ولا أتفأ هذا ولا رضع هذا ولا أطاعوا هذا ولا رفضوا هذا ولا تخيل حينجو كنت فيه موقف على الحساب ورجع يجي النبي مثلا هذا كان في عهد النبي برجع يجي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله يبعثه ورجع يقول هؤلاء التبعوا الحق ها لا عصوا خالفوا في ذكر ليالي يوم انتبه يعني بيقول لنا الله ذكر يحذر واحد يرجع يصل هذا الموقف فأنا قال واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا قال كل أمة شهيد يعني كل أمة أنا بعزم كان يدعوهم فيها في إذن الأنبياء كل واحد كان بيدع في عصره بعيب يشاهد على إيش من كان معاصل وكذلك العلماء في بالنسبة بعد زمن الأنبياء كل واحد يجي كل المها ناس بعد فيهم شهيد هذي كان بيدعهم إلى الحق وما كان يشترض برجع يجيب عن الحق وهذا أبوه الحق يوم أبعث في كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن لهم يعني ما في ذا الوقت ما نافع إذاش توا يعتذروا ما عاد أحد يعني ما عاد أحد طالب منهم يعتذروا ولا عزم اسمح لهم بالاعتذار ثم لا يؤذن لهم لا يؤذن الذين كفروا ما عاد يؤذن لهم في الاعتذار أصلاً ولاهم استعتبوا يعني استعتبوا ما عاد يطلب منهم مني إيش إنهم إرضاء ربي ولا أنهم يتوبوا ما عاد يطلب منهم مني إيش يعتذروا إلى ربي يعني وزيروا إيش أخطأهم ونمت لهم خلاص يعني انتهى التقرير. يوم القيامة ما عده ما عاده ما بشيء اعتذار يعني ولا يقبل من ولا ممكن منهم من منه إيش يعني لا يستعتبو يعني كأنه يرضى ربي ولا عد ربي طالب من يرضى في ذيك الحالة خلاص؟ إلا لك يقول لك عد ربي طالب ولا قال الله إرضى ربيه هذا يعني ازال العتبة وارضى اعتبتك يعني ارضيتها قال ما عبي يستعطفوا ما يطلب منهم هذا الشيء ولا يطلب منهم يرضى ربي انهم يزيلوا العتاب اللي هذه ما حيطلب منهم انهم يصلحوا احوالهم يعني ما عبي شيء ما عبي فرصه ولا احد يعني قالهم خلاص يلا يرجعوا وي ايش يصلحوا لا يذكرتم مرائي الذين كفروا ولا هم يستعتبون ما يطلب منهم انهم يصلحوا احوالهم وي ويرضى ربي، خلاص ما عبّه فائدة وانتهى التكريب وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يضرون فلما ذاك إذا العذاب ما عاد يمكن يخفف عنهم ما, ما كان الأمر. لو فعلوا ما فعلوا، لو يعني ما ما حفروا خلاص إن المشكلة ولا تقفير يعني ما بيعست الإنسان، يعني بيعتقدم إنسان ما في الدنيا، يعني, يعني حين يجبهم فيه شدة شدة إذا اشتد اجت اجت يجي له رحمة من الناس حتى عند المعذب أما في هذا ما بشيء تكفير ولو يستمر عدم مشكلة إن حتى لو استمر مدة طويلة ما ما هو جاي يشتكي لا يخففوا عنهم يعني برجعت هو إن يخفف العذاب قليل ما هم إنه إنتهى يخفف قليل قال يخفف قليل ولا لو لحظة ما بي ورجع ما يجي أبوه إلى شيء لا يخفف لا يخفف عنهم وإذا رأى الذين اشراكوا شراك وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يظلمون أنا عديم هلو يعي ريع قليله ولا خلاص بينزل عليهم العذاب إن بيطلب واحد أحيانا لو ما هو لما يسوي شيء بده بحاجة ينزم لبلا ثاني والقيام ولا يخفف عنه ولا عثانيه من الزمن. ولا عندهم إمهار. ولا ينظرون يعني ولا يمهلون. هنا إدارة الذين ظلموا ظهمنش شيء. وإذا رأوا هذا الذي ما الذي كبروا. وإذا رأوا العذاب فلا يخفف منه. يعني ذيك اللي فينذرهم وقعت ولا وأعرضوا. ما بنسمهم ظالمين. هنا الرجل يبين إن فعلهم هذا ظلم. بعد ما نعم الله عليهم بهذا النعم كلها ووضح لهم وده ما يرضي. هو ظلم نعم. وإدارة الذين ظلموا يعني مثل قال العابدين قال إن يعني في الواقع على هذا النعم دي مع الإنسان يعيش في نعم الله في كل ثانية وفي كل لحظة وعيد الله بيعينه في الهداية وفي ويعين على الطاعة وعيده معه في ذه حتى في الطاعة فإن الإنسان قال إذا ارتكب معصيها أنه يستحق أنه يعاقب بعقابة جهنم جميعا الجدد كانت معصية واحد كيف أنه يتجرأ على الله إني قال بده يستاهل إني يتعاقب عقاب الجانبين جميعاً إني جر ع لا في أيه ويتكب تلك المعصية على ما هو عايش وما هو متنعم في نعيم الله وعلى ما كل شيء فيه هو أجب من الله ورجع يروح يجي يرتكب المعصية فقال بده يستاهل ويش ورد يخليه يرتكب المعصية يعني الشيطان بيلعب عليه وشيء يعني حاقد عليه وشيء ضرر والله الشي ويحاوله ويحميه ويفهمه ويوعظه ويعدده وينذره ويعني كيف يعني الوسائل ورجع يروح يتبع ابليس ويخالف ربي ويعفيه كان نبدو يستأهل ان يتعذب إلى يعني بعذاب اهل جهنم جميعا في معذة واحدة ما قبلنا ان الله رحيم قال وإدار الذين أشركوا شركائهم قالوا ها قالوا ربناها أولئك شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك كان بيقول قال شركاء بيعبدون مع الله وكما جاء يوم القيامة برجع ما عاد بيشيل بدم جمعه بدم سوا كلهم جمعوا بدم ما أجمل الناس محاسبين كل كل يعني مهرجان محاسبين جمع قال هابرجع كل ذي هذي كان بنحبتهم من دونك يعني قبائل نصلوا قال يعني يقول ذول هالسبب والله ذول هذي كان قال هؤلاء شركاء أن الذين كنا ندعو من دونه ولقى الجواب عليهم الشركاء فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون كذبتم بعضهم يفسر من برجاء الشركاء نرجع يقول ذول هالملائكة هذي كان بالنا بهم ويجي يقول لهم كل ما كان بتبذونا كان بتبذوا الهوى أكم ما كان بنقول لكم ولا نحن راضين لكم بهذا الأمر محنا راضين أفرم بهذا الأمر، ولا إحنا راضين باتخاذ شريك مع الله. وكذلك والله بعض يفسرها بالشياطين، هذا يعني الشياطين الذي كان يعبدهم. قالوا جال الشيطان يدوم عليهم، يقول إنهم كاذبون. يعني لين بيجي عش برا، من نبريهم مما عش ركضهم. يجي الشيطان يتبرى من من الإنسان، يقول ما أنا مالي حاجة أنا بري من كل شيء. وما بلا كان بتتبعها، وهذا ما نبلاه. هذا كذا، وانت ما صدقته، أنت يعني حتي بيجي عش ما تبى الشيطان. الذين قالوا إذا رأى الذي قالوا ربناها قالوا ربناها ولا شركاءنا الذين كنا ندعو من دونه فألقوا إليهم إنكم يعني ألقى الشركاء هذا يبدأ شركاء لا لا الشرك. يعني البعض في الحين يقولون لنا الملائكة بنات الله من ولا يعبدونه، ولا بيطيعه، ولا يطيع من بيتع إلى طاعة الله. وألقوا إلى الله يوم مئذن السلام. قال بعدها: لو الذي بيعاندو، ونح نعبد عليهم الحجاج، ونسوي لهم، ونسوي ويعاندوا وتولوا ما نفع فيهم والتكبار والنفور كان في الدنيا، وتهديد ووعيد للرسل. كان يرجع بعدها إيه؟ ألقوا إلى الله يوم مئذن السلام. استسلموا. استسلام ما يعني فهم خضعوا وخفشوا مع بالدولة حرقت قالوا وقلوا إلى الله يوم يذي السلام في يوم المحشر ويوم العقاب العقابة والحسر وظل عنهم ما كانوا يسترون ضاعت ضاعت هذه الأشياء كان يكذبوا بها ويدعوها إن الآلهة بات حميهم وإنها بات سويلها وإنها بات نجحت كلها يعني الآلهة ضلت معت وخالها ضاعت مع بالشي آلهة ضلع يقول لا انتهى ما, ما عبي شيء مفعها منها ما عب حد ما عب لا ربي رجع يجي فيه يوم القيامة قال ايش فيجع يستثلموا ويخضعوا ولا عدي ايش يجي منهم اي معارضة وما عيب قالهم ايش وضل عنهم ما كانوا يفترون يعني ضاعت الاله هذه كان بيدعوها ويفتروا يعني يكتبوا انها ايش الاله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسرون. الذين كفروا هذا لا. طبعاً عذبوا على حسب أعمالهم لكن عاد كفر وصد عن سبيل الله. يعني وعاد بي أيه وعاد الناس يكفر ويصد عن سبيل الله. هذا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني منع الناس ان يتبعوا الحق سواء بالكلام ولا بالاستهزاء ولا بالسخريه ولا بالقوه ولا باي طريقه ولا بالتشتيف ولا انهم يحاولوا اي اعرضوا الدين وحاولوا في الناس ان لا يتبعوا هذا الدين غير هؤلاء يعني منعوا طبيعه الناس نعم قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب فوق العذاب حكم حك كفرهم عباد الله عذاب ثاني حك لك حين صد الناس إيه عذاب مثل عذاب هكذا تبعهم زدناهم عذابا فوق العذاب بيسبر بيسبر ما بل كانه بيسبر في الدنيا ولا والآخرة كأنه ضاع نبج في الآخرة كأنه في في الآخرة لا اي واحد يعني ظل ولا يعني يمحق وعدي يدع الناس إلى خذار. يعني ذكر من سنة, سنة سنة سيئة كان عليه وزرة وزر من عمد بها. لدنهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يستدون بسبب افسادهم هذا. يعني حتى بسبب افسادهم لأن بيصد الناس وبصد في الأرض هنا أي الناس عن الحق وَيَوْمَ نَبْعَثُ بِهِ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هؤلاء يعني هذا اليوم نبعث في كل أمة شهيد عليهم منهم هذه كان معاصرهم يعني أذيب نقول لهم النبي كان جاي يشهد عليهم هؤلاء يعني شهيدا قال وانت نجيبك شهيد على هؤلاء يعني ايش اهل مكة ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله <تصفيق> ايوه، وضعنا في كل مر فينا في كل امة كان في كل امة شهيدا يعني ما جاء الرسول يشهد على الناس جماعة ما جاء الرسول شهد على دي. يعني ادي في وقته ودي معظمنا قريمنا ما دي بعد ما دي بعده مبلغ في كل واحد ايه كل يعني أمة وكل جير باقي لماش من يشهد عليهم. لا شتى يعني كان في كل وقت ويومنا بعد في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على لا على هاء يعني الموجود معه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وامشرا المسلمين. قال عليك الكتاب تبيان في توضيح لكل شيء. وكل الاحكام بعضهم يقول ان كل شيء لأنه فيه احكام كثيره وايضا فيه دلاله على اتباع السنة تبع رسول الله وبه باقي الاحكام اللي بيشكل بعض باقي الاحكام يعني فيها اشكال هذا الايه في توضيح لكل شيء مع ان احنا بالرابع بعض الاشياء ما بن ما بنراها بالقران حين عدد الصلوات أركان الزكعة في كل خلال لا يجب رأي شخص في القرآن أو يقولون أنه نصاب الذكاء ولا أنه نصاب الذكاء ما يجب رأي كيف يعني مثل هذه الأشياء تفاصيل جاءت من السنة والله بيقول أن تبيان لكل شيء القرآن نزلناه يعني أن يبين تبيان قالوا انبالغ في البيان أنه يبين يعني بشكل كبير تبيان لكل شيء فقالوا بعضهم بيان من ناحية أحكام على رسول الله عندما يقول ان يكون هناك من يجب بعيد. بعيد ان يكون من على ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون من يجب ان يكون هناك من يجب ان من هناك من هناك من هناك من هناك يعني ويدلنا على رسول الله لأنه قال برجع يقول واحد يقول وي أيضا يدلنا على الإجماع ثلاثة الإجماع في القرآن بدو بيان كل شيء يدلنا على القرآن على رسلنا وعلى ال... على مثلا الإجماع وعلى القياس لاهم قالوا قالوا إنهم لو نقول كذا يعني وش نقول دحينه أك أكتب في ورقة إن إيش إن القرآن وش إنه والإجماع والقياس فيها بيان كل الأحكام زه هنا تبغى تقول في هذا الورقة بيان لكل شيء هنا كتب هنا تقول لكم هنا كتب جل ورقة القرآن والسنة والاجماع والقياس فيها أي تدل, تدل على كل الحكم ورجع أجي يقول لكم زه هنا كتبت في ورقة بيان لكل الحكم كذي في الورقة ما حل. ما يقولوا لا وش يعني الكلام ما بيقول هذا بعيد من يقول إن القرآن بيان كل شيء لأنه يدل على رسول الله ولا يعني على هذا المعنى اذا في المعنى إنه بيان كل شيء يعني انه بيدل على كل شيء لكن ما بلن في الواقع ما بيستطيع الناس جميعا يستخرجوا كل شيء فيه أشياء عجيبة وفيها يعني أحكام كثيرة ما بنستفيد لها كثير منها هذا المشكلة بس يعني السبب في الناس ما بيتوصلوا. يعني ذي يوم الناس تقرب الى الله ومخلصين واشوا سلموا انفسهم لله بلحظه بيخرجوا مننا اشياء كثيرة لا, لا ما لكن ان بيخرجوا من كل يعني يعني في بيان لكل شيء لكن ما ما, ما ضروري انه يجيء هذا لكل انسان يعني مثلا يعني باء يعني مثلا حادث كثير عن رسول الله إنهذا فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم والفصل فيما بينكم باقي طلب كله في القرآن عن رسول الله وفيه يعني آي يعني حيث عادكم تذكروا ما يعني نذيره يعني ما نزاد إنه طلب من آي من أخيه عبي جعفر الباقر طلب منه قال كتاب في مسائل الفقه التي احي عن امير المؤمنين على بن ابي طالب قال خلاص فضي اجعل نسيك والامام زاد اعتكف على القرآن بعد يتأمل فيه مدري كم جاء سنة او سنتين لا نشي دي الافكام ورجع لها قولها انت اتذكر اعتراضنا الكتاب قال اي امان بلا قالها ما عادي في حاجة. قال كيف قاعد تستغني عنه في كتاب الله؟ قال استغني عن كتاب أبيه أمير المؤمنين. قال استغني عن كتاب الله. قال ها مسألة. مسألة. أنا, أنا أحكام ذي في الكتاب ذيك كتاب أمير المؤمنين مسائل فقهية مسائل كثيرة. ورجع قال بيسأله مسألة مسألة. بجوب عليها بذيف كتاب نفسه. فأنا قرأت الكتاب منا خرجها قام طبعا. ف يعني, يعني في الواقع إن فيسبر على أحكام ما بينتبه لها أي واحد لكن يعني ذي بيجوا يعني مقربي إلى الله وهذا يعني أحكام كثيرة ولا ما ما معنى هذا الكلام إن إحنا ما بنفهم القرآن بيفهم ويفهم لنا الكثير وفي دروس للناس جمعوا في يعني أمر للناس جمعوا لكن بيجوا في أشياء ما يسر الناس يفهموها. وأحاديث ايضا كثيره بتدل على هذا في القران فيجوا تبيان كل شيء لكن ما يعني ما بيصل إلى هذا الا يعني ربما ناسهم مقربين يعني حتى يعني حتى في من يعني خبر من قبلكم ومن ومن حتى هذا في غير كلام وعجائبه لا, لا تتوجه فقال الرسول لا كل عجائب ولكن كثير من الغرقان هو ان القران يعني فيه واحد أشياء كثيره لا أكوهر أكوهر أشياء. في ولا سهل. ولا في في لا في ظهر ممتنبه. ممتنبه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني دي عندك ملا ما احنا دائم دي كان أكتب ولا قد جي فيها اي, أي احكام شي يعني أم كل شيء <تصفيق> <ق Travis> <أند باعد> <تصفيق> really <تصفيق> في بعيد على البيان ورقة بيان كل الاحكام الشريعة. لا بلن لا ال ال جلني على البيان. لا هو من الورقة ما بيا هي تبينها عين. صحيح جلني على البيان. لا في البيان هو في بيان ولا يجني بدل علبيان. هي قال الله مصلح على محمد وعلى آله تبيان كل شيء وهو عفياته قال تبيان اللي كل شيء وهدا يعني وهداية ورحمة وبشرة للمسلمين قال لله وانقادوا هذا اللي بي برأي قال في بيان شيء ورحمة التبيان للمسلمين التبيان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العلم جمع. إيه يعني يجون معنا. هو ضروري ما يعملون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يا إخوكم لعلكم تذكرون. الله يأمر بالعدل هذاذي أساس الحياة والإحسان يعني وفي العدل والإحسان بيدخل إن الإنسان يتعيش. يعني كل الواجبات وكل المندوبات وإيساء الغرباء ذكرها يعني عدلها أخصية إعطائش القرابة الأقربين إعطائها من المال وينهى عن الفحشاء الفحشاء بيقولوا المعصية هذه زايدة في الفحش المتنالفة يعني فاحشة يعني ما هي معصية سهلة أقارب الشخصة أقارب شخص في سائر الغبا يعني جرابه يعني ان يعطي كل شخص في اقاره ونهى عن الفحشاء يعني ما ما زاد في يعني في المعصيه المعصيه هذه زادت حتى بيقولوا اصبحت فاحشه والمنكر كل ما انكره العقل وانكرته الشريعه ينهى عنه يعني لو ما هي فاحشه فحشة والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون ويعظكم ينبهكم لعلكم تذكرون وتنتبهون هذه الآية في هذه إذا إحنا تبنّي تسمعها يعني في الخطبة كان في زمان بني منها كان في في آخر الخطبة يلعن أمير المؤمنين في كل خطبة يمنع آخر الخطبة يجي اللعن في آخر الخطبة لما تولى عمر بن عبد العزيز أبعده خطب لما وصل في آخر الخطبة يعني ورد اللعن فأرتبع الأمير المؤمنين قال إن الله يأمر بالعزل والإحسان وجابت له الآية قال قام عليه واحد قاله عمر شعيب اسمه يا أمير من السنة السنة قال إنك تترك السنة لا يجعل السنة يعني قد اعتادوا عليها وهي سب أمير المؤمنين فقال قبّحك الله قال عمر بن عبد العليم البدعة يتلك البدعة البدعة هالبدعة يعني هي الله بدعه ومنشئ قال و و واصبحت تستبدل من ذلك الامر ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى في شيخ الخطبه قال واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الائمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذا كن عاهد واحد ربي ريوس عهد الله نهين عهد بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله على الطاعه وعلى على ان يطيع الله فيما جاء به و فجا قال بعهد الله, الله. اذا قال المفروض يعني اوف بعهد الله اذا الحين تعهد الله سوف بعهد الله واي واحد يدخل في الدين عاهد الله ان يلتزم بما جاء به الدين يوفي بهذا الشيء وي ويمتثل يعني ويج ولا يخرج ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الأول قال عهد الله يعني كان يذاع عهد الله والثاني ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها يعني إذا قد حلفتم على شيء وأكدتم فلا تنقض الايمان يعني تزمو في ايمانكم لا تفجروا في ايمانكم بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا لأنك بتحلف كنت حلف بالله يعني, يعني الانسان يعني الإنسان هنيجي في موقف يجعلك كبير يعني كأنه ضامن هذا كبير وأنتوا في هذا الموقف بتجعلوا الضامن والله الله كيف جعلت انت الله كبير عليك انت حلف بالله كسم بالله يعني كأنه بتجعل الله ولا يعني الكبير عليك فقال إذا انت بول هذا الايمان ما هي سهلة لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها بعد ما تأكدها وتجي يعني بالقسم بالله وقد جعلتم الله عليكم كفيرة جعلوا حين احذفوا بالله إن الله يعلم ما تفعلون يعني إن هذا الأمر ما هو سهل والله يعني آيش ما بي يخليه عليه نقض نقضى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا ستتخذون أيمانكم دخلا بينهم يعني قال أوفوا بعهد الله يعني إذا بدخل واحد وعاهد الله ولا دخل في هذا الدين في انتثل ورعده يخرب دينه ولا يجوز الذين نقضت اتغذر لها قالوا كان بوحده بيتجمع لها يعني معها جوارج بتهبم من الصبح يقضلوا يعني يجوبها نتيج فتل يقضلون لما يهبوا اقمشه أقمشة من الصبح لما نظر اشتغلوا في القدم وكما وقت الظهر قالت يالله انقضهم ونفلهم جمعهم وردهم كذا يعني ما جعلهم فائدة ولا جعلهم أي فائدة من عملهم وهذا وآي يضيئوا وقسهم واتعبوا نفوسهم ويستفادوا أيهم فقال لك انتا حين معنا مسألتين أول هي حين إذا قلنا حين عهد الله تدخل في هذا الدين فلا تخذوا بعملها تعمل وثيك وثيك وثيك في هذا الدين و... ورجع تفعل المعاصية وتخرب كل شيء لأن المعاصي يعني لأن المعاصي التنت... يعني ما عبي الشيء على الأعمال لك انتهى أعمالك الصالحة وكل أعمالك انتهى على فعل المعاصية لأن الله تتوحد على أي معاصية جهنم فإذا جهن له قلت لك بتعبك ندريه خمس سنين واجعت رفت عصي ربي ودخلك جهنم خلاص ويعبها تسوي لك عبها يهب لك ربي ثواب فإنه قلت في جهنم أيوه بيقول إذا الإحباط يعني حب لأنه قال إذا فعل الإنسان معصية أبطل عمله قال أنت واحد لا يكون يخرب واحد عمله مثل هذه الكببة غدر لها بعد قوة انكاس الانكاس يعني جعلت بدون أقوام من الفصل الشر... هذه من الكببة قال قال كل هذه نقول هذا هذا واحدة والثانية إذا بعض الناس أيضا يقول في اليمين قال ولا سنجوز أيمان بعد توكيدها يعني لاكن حرفتم وأيمان ووستقبلها خلاص لاكن تنقضوها لأنكم بهذا العمل بتعودوا الناس يعني بثبت لهم فائدة اليمين ما بيعلها فائدة صلا الناس يتعودوا على إبطار فائدة اليمين هنجي ناس خيرات كلها حلفوا ورجع ما يعملوا بها <تصفيق> أصل المفروض في اليمين فيها فائدة إنها بت يعني بتتص... يعني بتحفظ الحق والأهلة. حين تحلف إنك توفي بالحق ولا إنك بتسوي كذا ولا إنك حين تحلف على هذا قال المفروض إنك توفي به وهذا بي يعني بي في يعني في فروق تعليم العدالة بين الناس وواخذ كل واحد يأخذ حقه فإذا با يكون جي واحد يحلف ويفجر قال بايخوفها ويجعله في ألف ألف على اليمين معلا أي فائدة معلا فائدة في أنت في حب الناس ولا إن يكون يتجو في بعض المساعي رجعوا قال جعلها يعني مثل ما هي اليمين هذا واذا اكدوها او مدري ورجع قال نقضوها قال الحين نجي المرأة هذه بتغذر ورجعتمكم يعني ما لها فائده هالقضمه ذي اللي تسويته وهذا تفسير آخر مم. يعني بالغالب الاهي انها يعني ابطل فائده اليمين ما لها فائده في وقتنا ما عاد مناسب قدراتكم لكن كان معكم قال ولا تكونوا كلتي نقضت خذ من بعد قوه من بعد ما جادوا قوي ومتماسك ان كان نقضت ان كان تتخذون أيمانكم قال كان فسر كيف يكونوا قال لا تكونوا. قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في تحلفوا ووجوهكم بالاي باليمين أنكم تفسدوا. تتخذون ايمانكم ويعني وحلفكم دخلا يعني دخل قالوا الفساد فسادا بينكم يعني يجو تقصدوا باليمين أنكم ترشدوا يحلف لهم مثلا يجي الناس صالحوا وجيه بينهم مماثيقوا فأيمان ورجع ياشي قصدهم أن يخدعوا ويقرهم مثلا ولا يروح ولا يعني مانية يوفي باليمين فجعل اليمين وسيلة للأجل للفساد تتخذون ايمانكم دخلا بينكم دخل يعني فساد قال ان تكون امه اربعه من ما قال ان كانوا يعرفون قال بالله يعني كان ايش اللي تكون امه اربعه من ما قال كان من كانوا اكثريه اللي بيحذوا لا ولا حال لا لا تكونوا كالاتي قد لا تتخذون ايمانكم لا تسبوا يعني انسبوا فاستخذوا ايمانكم دخلوا بينكم يعني قال يعني ما بلده حين, حين قال أن تكون أمة أربة من أمة أن تكون أمة هي أربة من أمة قال كان هم اللي بيحلفوا بعض اللي يقول كان هم اللي بيحلفوا يعني هم اللي بيشتا يحلفوا هم كثرة وغرما هم قلة ومشتوا قال يجيبقوا هم الكثرة وعاد كان هم ما ينتقموا ولا ينكلوا يقولي بقال يبقى... بقالهم أكثرية وي يتفقوا ولا... بعدأهم ولا ورجع بالوعد هذا قال أن تكون أمة أربعة يعني لأن تكون أمة أربعة يعني أكثر من أمة مرحلة. مرحلة. مرحلة. إيه داخل سبره كذا يقل يعني داخل تتمكوا اليمين يقل أمة توم يقل عددكم أكثر من عددهم كان قال كذا مرحلة. يعني إذا الحين هنجب بيننا وبينه أحد وصلح وخلفنا كل شيء ورجع هنا وقتلنا من الجيل هنا أكثر منهم قال إن قضوها أن تكون أمة أربعة من أمة يعني أكثر في العدد قال أن تكون أمة أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون يعني كأنه لا يعني لا تكون يعني لا تتخذوا أيمانك مدخراً أنت تكون لجلس إيش لا تفشتوا في الأيمان لجلسة الكثرة قلتوا على الكثرة وتبقى الكثرة في جانبكم كالنجا وبعضهم قال لجلسة الآن لا تكون الكثرة في جانب, س... لا... دل... جانب لجلسة الخفل يعني هي حور المعنى إنما يبلوكم الله به ولا يبين أنب يجب هذه الأيمان وهذا ولا هذه التكاليف قال نائب من الله فين تبو لا يخسر في هذا الامتحان واجب من قضاة إيمان. ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال برجع يوم القيامة يبين لكم إيش الذي تختلفون فيه وكل ما وكل ما أنا قرته إيش العاد فيه. ولو شاء الله لجعلكم لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألوا إنما ما كنتم تعملون. قال له الله ان الناس يجمعهم جمعه سواء ام من ما عليه تداو جمعهم ليس ممن ايمانها ان يجبرهم جمع على الهداه لكن ما يشاء الله يجبرهم لو شاء الله نهدي الناس جمعاه ويجبرهم على الهداه نهديهم ما من راس لكن ما يشاء الله كذا يشتي من ما يشتهوا منهم وقال ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء قال يظل من يشاء يعني أذي ما يرضى يهتدي بيظلها الله يعني يتركه يتركه من أسباب يعني من من الأغطاف وذي قال معناه الخضران يخضر ويهدي من يشاء وهو ذي التبع يهدي الله من يشاء يعني ذي التبع والدليل على هذا الكلام لا يقول بعد كيف يعني كان التفسير يقول الله يعني كأنه معناه ربي يهدي ذي بده ويهضل ذي بده قال الله بعدها وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا عم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يعني وبأي سأل وقسم إنه بأي حاسب كل واحد عن عمله كيف حاسب عمل عمله وربه ذي أضله مثلا وكيف يجازيه بالخير وهو ذي أجبر على أشه هذا هداف يعني لون قلنا مراد إنه هداف الأجبار إذن معناه الظل يعني كأنه قالوا يعني من تمادى قال بل من يشاء ومن هذي يشاء الله بغاله هو من تمادى في المعصية وأبى بظلها الله ويهدي من يشاء يعني يذيق بل بيهديها الله ويذي ذهدى ولا تسألون ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتدل قدم بعد ثبوتها كرر قال لي اتخذوا الأيمان وسيلة الفساد لأنه فإن هذه معصية خارج الإنسان، ز زي يزق بالإنسان عن طريق الحب، وله تتخذوا أيمانكم دخرا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها يوخدو صار له خروج يرجع يخلف يمين فاجره أي وزاغ قدم يعني خرج عن الحج بالدل على إنك ضل فتزل قدم بعد إيش معذرة كبيرة يبغى يخرج عن إيش عن, عن عن عن طريق النجاة. ففترئك فتذل قدام من بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدت عن سبيل الله يعني حتى جعل يعني حتى ما جاء على عن سبيل الله هذا الايه ان اتخاذ اليمين او من واحد يكون يتحلف وي ويستغلها يعني يستخدم اليمين في اغراض فاهده بيخلي بيصد عن سبيل الله بيخلي الناس ما عاد يبالوا باليمين ولا هي يستفيدوا منها ولا يبالوا يعني في الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بأهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون قال المغرض عهد الله إذا دخل الإنسان في هذا الدين فلا يستبدل هذا الدين لأنه إذا قد دخل هذا الدين فقد عهد الله على هذا الأمر حتى بعضهم يقول يعني يفشر عهد الله إن حينجوا الإنسان قد مع عقل عرف الحق وعرف الباطل كان قد فيه عهد إن قد عاهد على أشي عرف الحرب وعاهد إنه يستبدل حرب. فقال الله لا يستبدل واحد هذا الحق مقابل طمع مادي دنيوي. يعني لا تترك هذا الدين أو شيء من هذا الدين لأجل غرض دنيوي لأجل يعني مبلغ من المال عرض عليك أو أو نحوه. ولا تشتروا بعهد الله يعني كان معناه تستبدل وعهد الله. ولكن يجب الله الله ، يعني تستبدل يكون الله يعني جدا مثل هذا العدل الله, المال يعني تستبدل ولا الله ما بلاني قال ولا الله هو ثمان قليل لو بدأ واحد مو كلام كلها هو يترك دينه فلا اشترى اشترا بعيش بعهد الله ثمان قليل هو في الواقع قليل مهما كان في انتبه واحد ويعرف ما هو شيب النسبة هالايش في دين الله إن ما عند الله وخير لكم نحن في الله أي واحد والله حين يعني إنه في ظهرنا حين تترك الحد لأجل المال تترك الحد لاجل المال تترك ما امرك الله لاجل المال يعني كانك تخلى عن هذا وخذت هذا بدل ما هي تشتغل اخذت انت المال وتركت انت الدين بدل وقال له اشرب يا الله ثمن قليله قال له ما طلع ثمن قليل لو كان ما كان لو بايم له واحد الارض كلها هو قليل بالنسبه انه يترك شيء من الدين شيء من الدين انما عند الله خير هو خير لكم قال هذا ذي عند ربه إيش لكم هو خير لكم من هذا اللي بتأخروا أحيانًا بي يعني بيبين خير لكم في الدنيا حتى في الدنيا وايضا ما في الاخره كده ذا يعني إن كان في يعني في عهد رسول الله بهناك قدر أسلم مو على الاسلام ورجع جايز في يعني في بداية الإسلام عند المسلمين كلهم عادم في ضعف والمشركين في قوة ويعني وغنا فاح و, و كان يعني يعني يعني بيجي إيمانهم ضعيف قال لا إن بيسحبوا المسلمين ولا بيجيحاولوا إنهم يتعهدوا مع يعني يتعارضوا مع الكفار يجي لي امنوا يدرج عن تصار ولاه الكفار <تصفيق> هذا بعضهم وبعضهم بيترك بيعرضوا عليه وبيترك الدين هذا يعرضوا عليه مبالغ واغراءات ماليه وميرضة. فقالها ما إذا يكون يخلي واحد الدين لأجل مبالغ ولا لأجل عرض دنيوي مهما كان فوق له. فإن حتى ربما في الدنيا ربما يعرفوا عليه ويدوروا أكثر من هذا عندهم المسلمين وقام عليهم وجلوا مالهم وانتهى تواجه معك كيف هذا في الدنيا. والربما أن ينتصر المسلمين عين الجمال منهم وانتصر ويجي لكم أكثر من في هذا في نصف الدنيا وأيضا ما في الآخرة قدوا قالت يا رب عاد الله ثمنا قليلا إن عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقي ذي عند الله قال ما بشيء مثلك هذه عند الإنسان الذي بأعطيك الإنسان بينجح كما هو لكن ما ذي عند الله ما بينجح ما بينتهي فلذا في فالجنة دائما بستوحين عندك هنا باقي ما كان عندنا الله ما عندكم ينفد ينتهي ويا وما عند الله باق ولا يجزي الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون يعني بجزاء من الله أن باجي كل من صبر في كل شيء صبر في آية ال على الواجبات وفي ترك المحرمات ومن ضمنها الوفاء بالدين ولا يجزي الذين يعيشوا بعيش و وبعهد الله ولا يجي أن الذين صبروا أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني كانه بيجي بأحسن جزاء أو بيجي مثل أحسن ما كانوا ما كانوا يعملون بيجادهم على وديهم أجر ثامن، أما أقل منه كده فهذا منه نفهم. ولا جمانة يجديهم بأحسن ما كانوا يعملون يجدي يعني أجر كبير مثل أحسن ما كانوا يعملون على كل شيء، وجود من كرم الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياه طيبة ولنجزينهم وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فلا واحد يعمل صالح سواء هو ذكر بجل ولا امراه أو أنثى من بعضهم قال النساء قيلوا لا gains ما, ما ربي ولا ما يذكرهم ما هم ولا شيء ما أهم أجر الله فلا أي واحد يعمل صالح سواء ذكر ولا أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لكن مؤمن قال أيه فلا نحيينا وحياة طيبة حبث قسم من الله أنه حياة طيبة وبنفهم من في الدنيا الذي يعمل صالح ان ربي بايح حياة طيبة يعني انه ربي بايح في الدنيا في الدنيا هذا قسم الله قسم من الله انه عن نبايح عليه أكثر وغلواق عنا يعني يزيد يؤمن وعمل الصالح عش بيرتاح أكثر لأنه يعني في كثير من حالات بيسهل لها الله سبابة الرزق بيسهل لها الله سبابة الرزق كم من واحد يعني إذا رنا توجه للصلاح الصلاح وكذا كيف إن الله بيقول بالرزق عليه وصب عليه الرزق صب هذا واحدة ثانيا حتى يعني بالنسبة لحياته لسيتة مرتاح النفسي على هي العمد على العمد يعني تسير يعني إن حتى يعني المؤمن إذا لو قاله بلوى ولا قاله مشكة ما بي يتعب منها مثل متغير من يعني هني تري باجله مثلاً قاله مرض واحد من أولاده ولا ودار إنه باجله ثواب وباجله أجر وباجله كذا ويتري وهو مؤمن وصدق وداري في صدره إنه باجل يعني ما عاد يتعب لو جيه هماي ولكن كل شيء، يعني يكون يتعب ولا يعني قالوا ان يكون هناك من اجل كان في يعني مريض من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك وما من ولا ان يكون هناك الناس بأجي لا بنا بيجي فيه ويجعنيه وكان هلا جوج في أندري وش هو لا جوج بيجي سرطان لا جوج بيجي كذا وبيجي في حاله وتقعدوا يعني ونفسية يتد... ورمعده تتخرب عليه ولا مدري وش هو ورجع القلب يتأثر ورجع أنا ماي ينتهي بعذب من ثبت ثابة والما من ما, ما بي يعني هجومه بيكبّل ما جاء من الله بيرضى ما بيتعب يرتاح ويسعد قال رسول صلى الله عليه وعلى الله عجبا لامر المؤمن كله الى خير إن أثابته سراء شكر مكيف ودود أهوابا وإن أثابته سراء صبر ودرى أنه بأجيلها أجر وأنه بأجيلها كذا يعني حتى بعضهم قد يصل الى أنه يرضى ما علي إيه يرسى أنه بأجيلها أجر ودوده إيه يعني في الدين فوقه نعمة قال من عمل صالحا من ذكرين أو إذا هو مؤمن لكن عندما شرب في العمل الصالح نقول إنسان مؤمن يعني مؤتد وتقيل الله في عمل الصالح هاته لا يجو يرتكب معاصيه لا يجو يرتكب معاصيه إذا جاء واحد في عمل صالح ومن يسترفكب معاصيه ما بينفع يعني ما ذلك واحد أخذ حب للغير أخذ تنت حب للغير تتحمى صارح تتركع تتصدق تتسوي ما سوي ما هناك بعد فلم انت واحد قتلت انت واحد فلم انت واحد فعلت انت فاحجة ولا بتفعل تمارس فاحجة معينة وباقي الاشياء بجانس يعني طيب ومدركة ما هناك بعد ما بيسبر الدين الله كل كامل يعني تمتزل الكل ما عمل الله وتفعل كل ما عمل الله ايه الايمان على التقوى يعني ما هم يتوقف ال الجزاء إذا عمل أي واحد يعمل عمل صالح هو من بنحيف بن لكن إذا عمل عمل صالح وإيش وهو يعني هو مفسد ولا هو بيفعل بعض المعاصي ما إحنا ما ما ذهبت العادة لا من ما قال من عمله لا لا من عمل صالح أي عمل صالح ترى تصدق ما عمل صالح من عمل صالح تروح تنجز واحد تروح تساعد مسكين ترى عمل صالح اي عمل صالح لا ما هو نفس العمل صالح عمل يعني عمل اذا راح انت تفدق راح تساعد مسكين راح تنفع يعني, يعني... تنفع اي واحد هذا عمل صالح عشان تسرح بين الناس قال من عمل صالحا اي عمل من ذكر او انثى وهو ممن فلانحنا حياه الدنيا في عمل اي عمل صالح وانت مؤمن باراك الله هي طيبه ولن اجرهم باحسن ما كانوا يعملوا عبان نجيهم يوم القيامه باحسن ما كانوا يعملوا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الضير كفا اذا قرات القران لما قال قرات يعني ما معنى إذا قرأته بالله كثير من الأفعال بيقولوا الله يعني إذا قت شيء ما معنى قرأت قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله وطلب من من من الشيطان الرجيم إذا نكون نقول الله من الشيطان الرجيم ذاك من بعد قراءة القرآن ما بدلنا عاد واحد يحاب يجي هو أيه. يجي يعني يزلي إنه بيقول أنا يا الله تجيء إليك من الشيطان لا يلعب عليه ونبلاه يوني يجيك كذا ما ما بلاك لما بيحطها ما هو داري بيقول <تصفيق> أي ولا إني بيلعب عليه كان بيلعب على أمي قال ما يلبين إذا من ناحية الشيطان في أمنيه الشيء قالوا بعض في نفس الأشي يعني في تفسير ولا في المعنى بس ما قلت <تصفيق> لها هذا حلوي دغري يعني يخرب عليك يعني تبدا تقرا لو ما بالله انك تبطى تنفي مدري وان ما اتامل ورايا هذا ما حق كبير فقال استعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا استعذت ما في له مجال ليس له سلطان على الذين امنوا هنا قلنا ما ليس له سلطان على الذين امنوا يعني ما بيتبعهم المؤمنين ما مع السلطان يعني ما ما بيتبعوه ليس له سلطان على الذين آمنوا يعني ما بيتبع هذي هذي بي آمنوا وعلى ربهم يتابكرونهم ويعتمدوا على ربهم فقط هو يعني ما مع السلطان يعني ما بيسلمه ما ما بيسلمه ولا برضاه يعني ما سال يستيقظ ما بيسلمه إذاهم كذا متوكلين على الله إنما سلطانه على الذين يتولونه الذي بيستوي يعني ذي بيتبعه الذين يتولونه والذين هم بهم مشركون هذا الذي يستلهم ويضحك عليهم <تصفيق> إيه؟ يعني كانوا يجعلوا يشركون في الله ويعبدوه مع الله طاعته <تصفيق> تعتبر من الشرك <تصفيق> يعني انهم طيعوه يعني غير طاعه الله ما يطيعوه وحده ولا طيعوه مع الله هذا يعني يجعلوه شريف لله في العبودية ولا بيه مش يعني به مع الله جعلوا شريك له لا ولا اكثر من الله ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا فلحن واحد النبي فينسا جاء الى الله حين اجراء القرآن ويستعيد بأيه والجاء الى الله من الشيطان انه لا يلعب عليه ولا به يخرب عليه قال إنما سلطان والذين يتولونه والذين انبيه مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مشترم فالأكثرهم لا يعلموا وكان بيجي آيات يعني في الواقع الأحكام يتبع المصالح محمد كان الدين هو الناس فاحيانا قد يكون الحكم الان مناسب انه يكون كذا وبعد ايام ولا بعد شهر يتغير الحكم يرتفع هذا الحكم يجيني مثل الناس كذا يعني المصلحه بتتغير من عندي هنا الاخضر انت يعني المريض كذا مصلحتك انك تاكل علاج بعد فتره خلاص لا تاكل علاج يعني بيقول اي الاحوال بتتغير والظروف بتتغير فأحياناً بيكلفنا عن الشرق بتكليف ورجع يرفع هذا التكليف ويغيره بتكليف الثاني قال أليه مريض ولا أليه ما به جناعة بالدين ولا أليه في الدين جعل ذلك فرقة جيه يتنقد على الدين قال هاتروا ما بلا بيلعب عليكم اليوم يوم بحب لكم حكم وقال انتم وقال ها ما هو كذا أبو كذا وكذا مثلاً نحن جاءوا الناس كانوا يتوجهوا في القبلة إلى أشبيت المكدس جلسوا فترة وقاعد تحول أمر الله بتحويل القبلة إلى الكعبة إلى كعبة قال هذا رجبي ما له ذا ذا عند ربنا إيه مرة يقول كذا مرة يقول كذا ما هو سابري غيره ومع أن في الواقع أن الأحكام تكتب كذا نتغير يعني مثل إيه مثلا كان ذاك اليوم يصح إن يتزوج الواحد بخته بعد آدم أبناء آدم كيف ز ناسهم ابناء آدم عندهم أربعة أولاد ولا ستة أولاد يتناسلوا يتزوج واحد يعني ما وزابل كان الشر فيبيع إذا ما في بطن واحد كان إذا يعني كان في بطن واحد فلا يتزوج له مع هذه لكن هذه يعني التوأم لكن اخت يعني أخت ثانية واستمر هسه مره شرع هكذا يلفتره ما قدرت تناسل و وقال ارجع ده عايش قال ايش من عربي هذا الحلم وقال لا قلنا ايش الزواج واحد بالاخر احنا في زمن الوقت يعني بيختلف مثلا احيانا بالناس في مثلا في بدايات الاسلام جاهم مثلا في حالة جم تعبيل تلفهم تكاليف سهله لما اسمعت الدين ولاو جلسوا قوه الدولة زيدت التكاليف هذا حين زيدها يجيب يعني تغير الحال يغير الشيء من خفيف الى شاد واحيانا يجيه شاد يغيرها الى خفيف مو بحسبه مطرحه الناس هذا اللي بسمه الناس <تصفيق> اي على حسب مطرحه الناس لان الله بيعلم انها انه للناس كذا هذا النص هو بيجي اي من الله انه بيغير حكم بيجيب حكم <تصفيق> ويرجع أي فتره يغيرها ربي ان تخوه نغيره ويرجع يجيب حكمه يعني غيره فقال كان هذا قال بي ايه واذا بدلنا ايه مكان كان ايه يعني يعني يعني ايه الحكمه كان حكمه يعملوا بها كذا ويرجع غيرناها بايه ثانيه يعني يعملوا بها مكانها يعني في الناس ماشي مكان مكانها يعني في القران يعني مكانها كان في الميتعه او في الامر واذا بدلنا ايه مكان كان ايه ومع أن الله لا والله وأعلم بما ينزل الله عالم مش بينزل وش يدي بيسأل عن الناس وش يدي بيفعل مع ذلك قالوا إنما أنت مشترى ما بلبس يعني دي كذب ويتعمد الكذب بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس قلهم لا بل نزله هذا الحكم الأحكام هذه كلها والحكم الجديد نزله روح القدس روح القدس هو سواء علي كبرى عليه السلام يعني بيقولوا القدس ان هي تقول الروح القدس يعني على المعاصم روح القدس من اضافته الى الى المسطر من تقول قال يعني القدس يعني تقول يعني المطهر الروح المطهر يعني من اين ارجاس من المعاصي نزله جبريل عليه السلام من ربك بالحق نزله بالحب هو أمر.. يعني حب هو.. ما فيه.. يعني ما فيه باطل يثبث الذين آمنوا فقال كأن أتبه غرض من هذا الذي هو بيدور له لسبله الذي ما هو مقتنع بهذا الدين بأيقل إصحاب وذيه مذهبث ومتأكد من هذا الدين بأيثبث كأن فيه هذا تثبيت للذين آمنوا يعني الذين آ... آمنوا بأيعملوا به وثبت إيماناً يعني زاد إيماناً وثورة كذبهم أدمام الله بيطره بيقولوا يخرجوا ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين هذا القرآن يعني نزل الله القرآن فليثبت الذين آمنوا وهدوا وفي شتايا ذهم يذلهم على شيء ينفعهم البستاد والأمين للمسلمين مسلم كان ما كان يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري بس يدري يدري يدري يدري يدري يدري لا لا يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري يدري فرصة هذه بديه محجب مهما كان يعني بعد حتى بعد ما يتمكن الدين و ما بيحاصر الناس ما يشتروا يعصوا ولا يشتروا يخربوا ولا يشتروا يجعل لهم فرصة إذا بديه واحد يمحبه ولا يخربه ولا في رأيه ولا شيء يجعل له فرصة فهنا يعني هذا الناس هو فرصة هذه بديه ينتقد في هذا الدين مثلا متشابه فذي ما هو ما بيصدر بشي واحد يعمل به. مثل الحين أقول يعني يعني يقول واحد من الله بيجبر الناس على الأفعال. الأفعال الإنسان هي من الله والذي بيخلقها طبعا هذا ما بينافير هذا كيف إن الله يأمر الناس ويجي يأمرهم وينهاهم ويبعث الدعاء ويبعث الرسل من يعني إلى يعني يقول يدركهم أذنه ويبعث الرسل يبلغ الناس ويدعهم. وهو ذي بيسبر كل شيء بعيد. وما يرضى لكن ذي دي يجعله وهو بيقول كذا كان بيعلل نفسه إذا بده كل لسكب المعصيه والله يسبره والله يرغب الناس في فعل المعصيه والله يحفظ فأيخافهم على المعصيه هذا أمر بجي قد الله سمع له ذي باي تهاون وناس في فعل المعصيه وناس معه دباله هلأ قد أجبارهم ربي ور... ورجع يجدول له بجمع الشيء قد الله الله حاجه ي... يقول الله غالب كل شيء الله غالب كل شيء والافعال عباد شيء اذا الله غالبها وخلاص ويجيب لك عباره ثانيه إن الله ما وزبر يجيه شيء في الارض الا ان شاء الله واشتهى الله ما الله وكل ما قاعد شاء الله ولا تصب قاعد والله ما يشته يعني نبي تحكي ربي ورجع يقولها شاء الله قلنا ما ما شاء الله حاجة له ان الله يقلبه ويقول حد انك ربي ويلا لما له الله تتعامل معك فقال له انك تتعامل معك فقال يعني انك تتعامل معك فقال له انك تتعامل معك الله له انك أي حاجة فقال له انك تتعامل معك فقال له انك تتعامل معك فقال له اهو يقول النبي ما احيى ولا لا بالله ربي قال هذا حفظه وما صدق الذي في قلبه مرض والله بيخلي له فرصه بيخلي مجال فالايات المتشابهه هي مجال الذي في قلبه ضيق الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما لك شغره في هنا <المسجدية> إن الله والصلاه والسلام نعلم انهم يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي ينحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين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 ولكن من جرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بِأَنْعُمِ الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأَخَذَهُمُ العذاب وَهُمْ ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إِن كنتم إياه تعبدون إِنَّمَا حَرَّمَ عليكم الميثة والدم ورحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فَإِنَّ الله غفور رحيم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 إن إبراهيم كان أمة غانثا لله حنيفا ولم يف من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه بالدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا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 قال والله أعلم بما ينزل فالفرق بين ينزل وبين ينزل ينزل إذاه دفعه واحدة وينزل إذاه دبعه هذا الصور ينزل <تصفيق> فرق بين أنزل ونزل أنزل إذا هو مره حتى ونزل إذا هو بالتدريب فقال أنا أنزلنا هفيرة إلا تبكتك أنزل القرآن كله كان هفيرة الإمام في ما قال في ابراهيم استرا يعني خلق في ما قال أنزل معنا خلقنا في ما قال انزلنا الحديد ما نزل من السماء حديد طب لا خلق استعني يعني واذا شاهد دول يعني او يعني خلق القرآن كله في ليلة القدر ورجع بينزل هذا بيقول في السماء الاولى ورجع بينزل تدريجيا بحسب الحوادث والحياة قوله أنزل إلى السماء الأولى للدنيا الدنيا سماء الدنيا خلال هذا الجد. أيه هننزله مرة واحدة إن رب قال في أي ورجع بينزل على حسب الوجاء والأحداث هذا القرآن بين قال إيش تفهم حين بينزل على حسب الوجاء والأحداث إذن هو حسب مثلا حسب الناس إذن هذا شاهد حين قالوا ليش مرة يجيب آية حكم والمرة يبعده. وليجي المثلحات الناس، فلذا الله نزل يع على القرآن هكذا بينزل يعني إيش مفرقا أو يعني على يعني منجما ما ما نزل في وقت واحد، فلذا نقولنا نبهنا قال والله عالم بما ينزل وجعل قال قول نزله يعني ذي بينزله كل مرة ينزل هيك نعم سا يعني جا قبل ما اسره عندنا يقول ان يقولوا الدنيا قال ولا قد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر قالها الله بنعلم يعني قال به ناس بينتقد على القرآن وعلى على رسول الله قالها بيقولوا ناس من المشركين دل القرآن ما بالله علمه واحد من الإيه يعني واحد من أجانب لأن العرب ياهم أمين ما بيضرب ولا بيستوب ما جاء معهم كتب ولا ياهم صفات وذة فيها أشياء تتعلق بال يعني بالمعارف الحين يقول ألف لامي لا ما ذا كيان ما هو أين أي واحد فقالوا إيش هذا واحد بعلمه مرة يجيبوا واحد مرة يقولون إن الفرس مرة يقولون إنهم الروم مرة يعني به غلمن أو عبيد كان بيشتغلوا في مكة وكان يعني مملوكين وهم من نر أجانب أجنبي يقولون إن مدي كان بعلم رسول الله يعني قالوا إذا كان بهذين بيجذع فلان رسول الله ويجاهم يوم قالوا إن مدي علمه أجانب يعني ناس عجم قالوا إن مدي علم رسول الله أشي القرآن حين بجانب بدارين بالكتب سبوا دارين بس بعض بكتوره والإنجيل فقال وَلَقَدْ نَعْلَمُوا انهم يقولون انما يعلمه بشر قالوا ما بلا بشر بيعلم هذا الأشياء إن يعني في صدق ما جهده يجيب الأشياء لكن بواحد بيعلمه من البشر يعني ما من عند الله قال لكن أمشك أنهم بأيش يعني بينسبوا هذا الكلام إلى واحد عجمي كيف ان العجمي باجيب هذا الكلام العربية الفصيحه المبين قال, إيه؟ قال لسان الذي يلحدون إليه اعجمي يلحدون إليه، معنى يلحد يعني قالوا يميل أو يعدل يعدل بالشيء عن, عن الطريق عن مكانه قالوا الحين حين اللحد الحين بيجي في طرف ما بيجي في الوسط في لحد عن كذا يعني ما هذا السهم لحد عن الهدف يعني مال عن الهدف وهنا قال الذي يلحدون يعني بيميلوا عن الحقيقة يعني بيخرجوا الكلام عن الحد عن الحقيقة الى يعني إلى إيه وينسبوا الى, إلى هذا الرجل بميله إلى هذا إيه شخص أجنبي ما جزء ما هو بصير بلا هو أجنبي يعني لا يعرف اللغة العربية أو غير متمكن باللغة العربية لسان الذي يلحدون إليه يعني بيه بميله الكلام إلى وينسبوا اليه هم عندما ينسبوه ينسبوا إليه الكلام يعني كأنه خارج الكلام عن الحق وينسبوا إلى ايه إلى غير اهله قال لسان الذي يلحدون إليه أعميم وهذا لسان عربي مبين ما يمكن إذن أن يكون أي أن يكون البشر يعلّم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم هذه في هذه الآيات شواهد على ما قلنا رحم سابقا ثم قلنا أن الله لا يهدي الإنسان ما معنى أن الله يمنع من الهداية من الهداية؟ لكن معناه لا يهدي المرهداية في الواقع الله بيهدي كل إنسان يعني يهديه يعني بيدعيه للحق ويبين وبيدلها الحق وبيدلها الله بيدعي كل إنسان يدلها للحق حتى الطوائف والجبابرة بيدعيه الله وبيبعث الرسول إلهم جل إيه جل يبين لهم ويدعهم ويدعهم ها إذن هذا معناه لكن به الناس ما بيرضى بيجيبها أطماع والدنيا وما بيرضى الأئمة السجين ما قال إنهم ما عرفوا له فهؤلاء الله يعني يعني كان الله بيترك الألطاف يعني بيأخذ لهم يمنع من الألطاف ما عاد ايش ما عاد بيسهل لهم الألطاف الهداء السبب إنهم ما رضوا وأعطوا الهداء هذا وأعطوا الهداء ما نفع عليهم ما بفائدهاش ي يسبل عليهم الألطاف هنا بنقول لكم في كثير ما أذنبس إلى هذي يعني انه يأخذ لهم يخبرهم يعني يتركهم معاديها في المالطاب وقلنا لكم ما معنى أنه لا يهدى الإنسان من البداية إنه من البداية أن بعض الناس الله يهدهم أذيب قلوب الجبر أنه يهدهم بعض الناس ويظل بعض الناس يعني خلاص ما معهم ما هو يهدهم يعني ما معهم اختيار في هذا الأمر فذهب إلى الآية ذلك قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدهم فالذي ما بيؤمن الذي ما بيؤمن ولا يرضى قال هذا ما بهديها الله يعني إذا فالله يترك التوفيق له يترك الآيش يعني منحى من الارض منح إن الذين لا يؤمنون هذا من الادله على تفسير الهدايه إن الذين لا يؤمنون ودليل على ما يمكن يجبر لأنه قال وأذين ما يؤمن ما بهديها الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدهم الله ولهم عذاب أليم انما يهتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله قال في الايه السابقه بينكروا قالوا ايه واذا بدنا ايه ما كان ايه والله اعلم ما قالوا انما انت مفترن بل اكثرهم لا علم قالوا ان اننا ابصرنا مفتر يعني بيكذب متعمدا بيكذب يخت يعني بيختلق لها اشياء كذبه هذا معنى قالوا إن الرسول مفتر وقالها إنما يكذب الكذب الذين لا يؤمنون قال يشتري الكذب, دولي. الكذب وذي لا يؤمن بايات الله ولا يؤمن بالله. لانه ما بي لا معذمة مت... فعل إن هذي ما بيؤمن بالله ما بيجي بشيء هناك يعني يوم بيحاسب فيه على الكذب ولا ما يحاسب. هذا عند واحد قال الكذب وذي ما في ربي. ولا يحاسب فيه ولا اما المؤمن قال معهم افتري هذا واحده ثانيا قال إنما ايضا إنما يفتري اذي يشتري انتم حين تقول هذا الكلام حين تكذبوا كلام الله وحين تكذبوا رسول الله وتقول انهم افتري انت اذي بتشتروا انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون قال هم لا لديهم كاذبين صدق هم لديهم حق من كفر هو يعني انها قد بارق يعني قد يعني منها بيقول إيه إلا إلا بيقولوا أديدي اعتاد الكذب خرج عن الإيمان وبيقولون لا يجوز الصراخ هل الذي بيعتاد الكذب يعني لا يسحر يصلى وراء؟ إيه يقول بيعتاد الكذب قال إنما يسر الآية من كفر بالله بعد من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله هنا الظاهر معنى الآية من كذَرَ بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله معناها واضح يعني الناس الذين دخلوا في الدين بعد ما عرفوا الحق بعد ما آمنوا وعرفوا الحق فعليهم غضب من الله لكن الناس اللي بتدخلوا فدين وآمنوا ورجع يتعرضوا للتعذيب والإيش والضغوطات إلى أن إلى يعني إلى أن تضر إلى أن ينتدب الكفر هذا قال ما معدورين ما عليهم غضب من الله إنه قال من من كفر بالله بعد من بعد إيمانه إلا من أكرهها وقلبهم مطمئن بالإيمان فعليهم غضب أي واحد يجي طلب يعني, يعني يرجع إلى الكفر بعد الإيمان قال عليه خلاص من الله إلا إذا هو أيه يكني على الكفر وفي قلبه إيمان ما وصل يعني إنه ما قدر يعني ما إنه طمع في الدنيا اللي شفنا الأولين كانوا يطمع في الدنيا وطلب للدنيا فيخرجون من الدين ويعني الكفر لا قال ها إلا لكن الشخص ذي ينطق الكفر حوفاً أو يعني يعني يوم مضطر يوم مكره مثل ما حصل به عمار بن ياسر كان بحجب المسلمين قال, قال أبوه ياسر يا أبوه يا وأمه حمية وعمار قال تعرضوا للتعذيب تعذيب شديد قال لهم يا شيخ من الدين فان أبوه قتل يعني ياسر، وأم قتلت الكتاب بطريقة وأحشيها عجيبة. اللي قال إنهم يعني يعني ربطوا رجل في بعير ورجل في بعير وحاولوا يشحوها وضرب رمح في قبلها وقتلوها. اللي هاي ولا يعني ولا رضيت إيش تكفر؟ لا هي ولا إيش ولا عم ولا ياسر. عمار نطق بكل مثلك. إن يعني إيه ورجع راح إلى رسول الله وبيبكي وقالوا إنه بيحبروا رسول الله قبل ان عمار قالوا بده كفر قال عمار مملوء من رأسه الى قدمه بالإيمان شهد الله به وقال ما ما ما كفر ولا وهو مملوء من رأسه الى قدمه بالإيمان. جاء إلى رسول وقال له قالها ما علي شيء ولا ونزلت الآية إلا من أكره قلبهم ثم أنهم بالإيمان بما هو داخل في الآية في الغفر ها إذن بقي أذيع أذي, أذى هو أذى دخل وهو مبتنة أذى كفر وهو مبتنة قال لكن من شرح بالكفر فدرن لكن من شرح بالكفر فدرن يعني شرح بالكفر يعني ارتاح يعني رضي بهذا وكيف هذا مع الاسرار لا لو ما يعني ما هو اكره يعني كان يجلد انه الاول من كفر لا من كفر بالله بعد ايمانه هذا عليه غضب من الرب اتتنا من كفر بالله بعد ايمانه قال الذي يكره ورجعنا هنا قال ولكن من شرح بالكفر فدرا يعني كان انه قال من يجكر من كفر بالله بدون كره ومن شرح بالكفر فدرا فعليهم غضب من ربهم يقولوا بعضهم جوابها جواب الأول بدون أحد من كفر بالله بعد إيمانه إلا من كفرها وقلبه مطمئن بالإيمان فآه فعليهم غضب من ربهم ولكن من شرها بالكفر صدرا فعليهم ذيك تقول الآية خبر من شرها من شرها بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم بالآية هذا عظيم عبدين ولهم من كفر بالله بعد إيمانه وكان نزه زي بيان للأول فان هذا بيان للأول مش المرادين يعني من كفر هو من كفر وهو مكسنئ بل يعني وطالب للدنيا وسعي للدنيا فهذا عليه غضب وذي كفر به خوف من المشركين ولا خوف على نفسه هذا ما عليه شيء لكن عاد قال بعدها ذلك بأنهم استحبوا الصدر الحيمي يعني بعد ما يقول إلا من اكره قلبه اطمئن بالإيمان قال ماذا ما هو ما عليه غضب لكن من جرح صدره ينفع عليه غضب لا لا لا لا لا يعني لو لو لو اجبره يوزع انا يعني كان التوضيح الاول ما انا فاهم ان النبي الحجي يوضح الاول من كفر يعني اللي جرح صدره ولا ما يعني آه. من ناحية الاستعمال العربي ولا جد ولا جانب قدر انها إنه نلحقوا كررته كرر الكلام نفسه من كبر بالله بعد إيمان يعني منشرها بالكبر فدرا الحين طال الكلام رجع بالجواب علي دخولها قصدك؟ لا يا كان بيوضح يعني أذيف فور قال عليه غضب من الله إلا من أفره ورجع يبين أذيف فور يعني ذي لكن ذي ش راح صدرها بالعيش بالكفر ويربابة هذا ما هو قال عليه غضب الظاهره لما كان من شرها يعني سيء من بعد الإيش بعد الإيمان ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم أشيع من تبرزيه ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ايش السبب في الكفر؟ إنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة يعني إنهم آثروا وأدمعوا نفوسهم بأن يختاروا الدنيا على الآخرة فيها معنى يعني إنه, يعني إنه يختاروا هذا الأمر نفسه قالوا في الواقع بالنسبة للدنيا كل واحد يحبها الجيد والمؤمن والأجو والفاسد لكن الغير المؤمن يقدمها يعني بيحبها إلى حدنه يقدمها على الآخر والمؤمن ما يحبها لكن إذا بات عارم على الآخرة باتر يعني بفضل الآخرة على الدنيا اذا ما هو حب الدنيا نفسه ما هو شيء كأنه في الإنسان لكن الممنوع منه أن يكون بحيث يعني يأثر على الآخرة هذا هو ممنوع حب الدنيا الذي منهي عنه إذن يؤثر على عيش الآخرة فلذا لما قال استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ما كانوا ما أحبوا الدنيا فقط أحب. يعني زادوا يعني جعلواها أفضل أجو أعثرواها على الآخرة هذا هو هذا هو السبب كفرهم وخرجهم من الدين نعم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على للآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه سنة الله إن ما يهدي القوم الكافرين يعني هؤلاء كفروا والسبب إن السبب في كفرهم يعني طمع في الدنيا طب الدنيا وإيش الله على الآخرة ومثل هؤلاء ما بيهدى لا وأن الله لا يهدي الكافرين إلا إلا الثاني لكن كأنه إيش ذلك بأنهم مستحب بالحياة الدنيا لكن وهم إلا الثاني إلا لكن مسلت على ورثة هنا يعني ايش او ربما ذا عليهم غضب عليهم غضب من الله لانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة ولان الله لا يهدي القوام الكافرين فيعني في ما عادهم ايش ومستدركين وفواستووا يسبروا قدوذة يعني قد كفروا ولكن انه يعني حاجة ثانية قد دوليك كفروا عليهم غضب ولكن الكفر والجلاش كفروا ما قال إنهم يستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفي عليهم غضب الجهل هذا, هذا السبب والجهل إن الله إذا وقع واحد في المعاصي مع به مع به يعني يقول ليش ما نقول إن بسبر يتوهفوا ويرجعوا ولا كفر بسبر يرجع الجاهل كان في الآية تنبه إن إذا الإنسان إن الفعل فعل المعاصية والكفر بي ايش بيسرى بالانسان الهدايه ويسلم الرجوع الى ان يسلم التوبة يعني يعني بيفوت واحد التوبة ما ابي توبه الانسان لا اكثر بالمعاصي اي هيك بعد الاسلام اي ما بنشيلنا ايضا المعاصي في الواقع بتبعد الانسان الانسان بتبعده من التوبه اذا اذا يعني اي ما المعاصي كل ما ذات المعاصي كل ما ابتعد عن التوبة وعن التوفي هذه قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يسيرون قطت على عقولهم كان معد معهم أقول بيستار والقلب بسببه أعمالهم والله عمر هذا أحيانا بيجي واضح انه الخير لهم في الدنيا والآخر وما يساعد لا اكتار والأرض كان معد معهم أقول كان السبب هو إيش المع... المعاصي والاعمال الذين فعلوها. فهنا بنبه الله قالها إذن ذو عليهم غضب من الله بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على آخرة وبسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني ما عاده الله هادي لهم حين جبوا الفعلوا واتمادوا إلى هذا الدرج أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم قال ذو الذي طبع الله على قلوبهم طبع يعني كأنك خدت ما معت فهم أصمعنا الطبع كذا يعني, يعني خدت ما معت فهم فيستين الله بمنع من الاجل من التوفيق حتى ما يمكن فانه ما عد وهم ما عدوا مستدين هائيا ما عدوا مستدين كأنهم كانهم مخلوقين كذا ما هو كما بواحد فما به واحد قالوا بيشرق ما بيبطل السر ماذا بيقول كأنه يعني السرق بين عيونه ما هو زابط السرق بين عيونه ولا ما هو لا نسرق السر ما هو لا قطع السر يعني كان ما زابط من شيء فأن الشيء يبلي فيه فأنه مخلوق هكذا وجهوا قصداً بهذا الأمر أن هذا الأمر ما بين فتنه إذا المقصد بهذا التعبير أنه يستمر على هذا يقول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم يعني بمعنى بأنهم سيستمرون على هذا وما هم غيرهم حتى أتعامنا الله خلتم هكذا طبع الله على قلوبهم يعني ما عت... ما عدت يشتجيب للحد ولا عدت لباين فعهم وكذلك أي سمعهم وأبصارهم لأن الس يعني السمع بيجو وسيلة معرفة الحق ما عبد يستفيد من سمعهم فأن ما عبد سمع ولا بيفيد من أبصارهم بقراء الآيات وال والأدلة ما عبد يستفيد منها فأن ما بيحصلون ولائك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون قال هذولا لهم غافلين إنهم بعيدين عن الحق ولا عاد يمكن إيش بيجو لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون لا جرم يعني حقا, حقاً أو لا شك أو أكيد. حقاً انهم في الاخره هم الخاسرون هذا لهم الخاسرون. يعني الحين هم اخذوا الدنيا ورجعوا الدنيا على الاخره لجلنا يجي يحصلوا لهم يعني, يفوزوا كأنه. يعني في الدنيا ويتمتعوا. فهمت راف يعني من المؤكد يعني حقا او ما اكد انهم هي برجع اهم الخاتير في الاخره ولا يعني المفاد للنص يعني بعض الناس بيعتقد ان الدين يعني يعني كانه يعني بيعتقد ان الدين يعني انه مسكين مسكين اللي يدخل في الدين ويقعد هاله الدين انه مسكين وانها لذقر وذي وذكي وذي بيروح على الدنيا ويلحق دهات من هنا ومن هنا ومنين ما جاء جاء وما يا مسكين بالله بده يا مسكين يتحرك بالطمن ذهب بالطمن ذهب ما هم خارج وده ذي اصغر بيرايحها من كل مكان وبيستوري يجمع الاموال ويجي على الذكاء ولا يعني والفوز يعني والنجاح كأنه هو من كان ايش في, في معاملاته ما بيجي يفضل فقالنا ذيهم ذكي وذيهم مقتول وذيهم وذي كان نبي حال الدين ويلتزم يعني كان بيعتبره مسكين وما بيشيل وما بيحصل عليه. قال هذولا في الآخرة هم ذيهم صدق برجع يحصلون من صدق هم الخاطرين يعني ما بحد خاطر غيرهم. هذولا ذيهم خاطرين صدق. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاتم برشين إجابة بعد ما قالن هذولا استحب الدنيا على غرة قال هم خاطرين في هذا في هذا الاختيار. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحم قال ذي هاجر من بعد ما فتن من بعد ما عذب من عذب ورجعوا هاجروا قال يعني لغفور رحم يعني لو حصل منهم الرجوع إلى يعني الكفر أثناء التعذيب فإن ربك من بعدها لغفور رحم ذي رجعوا قال دي تعرضوا للتعذيب كأنهم خرجوا عن الدين ولا علموا كلمة الكفر فقال إذا بد خرجوا هاجر بعد وثاب إلى الله ربي غفور رحيم <تصفيق> ما هذا ما جاء قبل يعني واضح حتى جاء عمار قال جاء إلى رسول الله ويبكي وما معنى أنه الغفور الرحيم يعني ما هذا الضرورة معنى أنه أنه بدأخطأ يعني انهم يعني ما عليه شيء <تصفيق> يعني في احيانا كلمه غفور رحيم يعني ما عليه شيء اذا ذكروا في في ايه فالايات اللي ذكرناها في قال اي ولو ان اذ قالوا لاخذ الله الناس ما ترك عليها من دابه واليا جافره ان الله غفور رحيم إنما يقرأ من أجله مسمى إن الله غفور رحيم يشى إن الله غفور رحيم ما يشينه باعفلهم يعني تركهم يعني ما يعني ما عجبهم ولا ما عجبهم لأن غفور رحيم في داخله هذا يه ما يعني ماهم يعني ما يم يم عنهم ماهم ما عذب ولا هم عذبهم بهذا هذا الأمر إن ربك من بعدها غفور رحيم لكن كأنه يشى داي إذا إذا جاهد بعدها وصبروا واستمر على الإيمان قال عفور الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يغفر يغفلهم ويرحمهم في هذا اليوم وهذا يعني الإنسان؟ عفور الرحيم يوم تتأتي كل نفس تجادل عن نفسها اليوم ذي معذ أحدنا يعني الله نفسه كل واحد بيحاول إنه يبري نفسه وإضافة عن نفسه من شدة الهال ومن شدة ليك الفزع كل واحد ما نفسه ما عبي يحاول يجادل عن نفسه، كل نفس تجادل عن نفسها ويتوفى كل نفس ما عمله، وهم لا يظلمون. فيما زاد عليهم كل واحد على حسب أمره. فقال هؤلاء، يعني أذى كلاكذى قد سبوا بعد، فالله ما يغفلهم. يعني حتى هؤلاء بتأثروا إيش؟ كل ما تركوه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان اثنان اشتئنا الله بنعم على الناس ومتهم بالنعم وما يعني وهذا المفروض يعني يجعلهم ايش يشكر الله فذي ما يشكر الله يكفروا بعد هذا النعم قد يسلفهم الله هذه النعمة إذن شكر النعمة بيحافظ بي على النعمة شكر النعمة بيحافظ على النعمة وبيستمر الإنسان في النعمة وكفر النعمة بيؤدي إلى المسائل في الدنيا غير الآخرة خليها من الآخر قال ضرب الله مثلا قال بشر قال مثلا كلمة كان إذا قرية قرية حين جبت قرية آمنة ما فيها أي خوف يعني أمان كام مطمئنة ما فيها زعزع ولا فيها قلب ولا قلب ولا حياة. يأتيها الرضوى رغداً يأتيها الأرزاق رغد يعني بكثره في من كل مكان ما فيها اي ما معم تعب لا مشاكل ولا شيء. فكبرت بأنعم الله ما شكرت الله على هذه النعم الكفر بالنعمة يعني عفت وظلم ولم تشكر الله فأذابه الله لباس الجوع والخوف رجع بدل الله. بدل الله الآمن والاطمئنان بدله بالخوف والرزق والرغدة ذي كان يعني صبوب بدلها بالآش بجوع فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ليش قلبي ما كانوا يخنعون اذا إذاً هذه الآش المعاصي وعدم الشكر على النعمة بآش بيفقد الإنسان النعمة ويجي له أيضاً يعجلها في كثير من أحياناً بالمصيبة ينتبهوا، لأنه يقول ينتبهوا لا يحصل لهم مثل هذا الله قد أنعم عليهم ينتبوا لا يحصل لهم مثل هذا المصير المطير يكفرو بما جاء به غسل صلى الله عليه وآله كم أكل بحق فضل؟ لا, لا كفره الله. كفروا بنعم الله يعني لو مبلغنا عن قليل كفروا. إن يسلي الله الواحد. الله جمع استعمل الله لأنه لو مبلغ قليل من العم كفروا. قال في الله لباس الجوع لبات ما بيبت الجوع ما هو لباس ورفض ما هو الباس، ما بل كانه يعني كأنه لما كان محيط بهم ووكل مكان يجي يقول لبس، يقول لا قلت لبس الفجر، يقول لا الفجر لا يعني خلاص ما عاد يجي، ما عاد يمشي له منه، كأنه معناه حل عليهم من كل مكان ولا معهم عن فرصة لل للأمن ولا معهم عن فرصة للعيش لا للأكل، يعني قليل، هنسمها باللباس فذاق الله لباس ما كان ذاقهم الله لباس الجواخذ ما رسول منهم فكذبوا قال قال كان في بين كثى جاءهم رسول منهم معارف له وعارفين يعني ماهم الدعي عليهم الكذب فأخذ فكذبوا فأخذهم العلب ما بلقى بسرعة يعني مجرد ما جاءهم كذبوا يقول يعني التعذيب يعني السرعه قال لهم بالرسالة كذبوا بسرعة ما اسمحوا الله حاولوا انظروا الله فالله ايضا فاخذهم الله والله عجل لهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا, طيبا ها فاخذهم الله وهم ظالمون نعم فاخذهم الله هم ظالمين يعني في الوقت ديهم ظالمين جاءهم ايش لا ارتاح ولا في الدنيا ولا ايش فالاخرى بيجعد مصيرهم اسوأ إني آخذ من الله وعد من أيش في تلك الحالة؟ فكلوا مما رزقكم الله يعني كأنه بي يعني الله يقول أمّة محمد يريفي في أصل محمد فكلوا مما رزقكم الله وحلالا طيبا الله قد رزقكم رزق كثير وحلال وطيب كلوا منه واشكروا عمت الله شكرون عمت الله ولا شيء يعني ولا تكفرها في حربكم أيش مثل ما حرب تلك قرية. واشكروني نعمه الله إن كنتم إياه وتعبدوني إذا أنتم خذوا ما بتعبدوا الله هو لأنهم يعبدوا أنهم الله ما بينكر عباده الله والله قال ما كلفكم الشيء الصعب ما كلفكم تكاليف أثيرة ما تسروا لها شاب إنما حرم عليكم الميسة والدماء والأحمة الخنزير وما أهل الغير الله بها أشياء قليلة يعني حرم الله عليكم ما قد جاي يمنعكم ويجيدكم ويضيق عليكم يعني الدين في الواقع حاجهم يسر لكم إيه ما, هو ما هم ضيق عليكم يعني جاهزكم بالسهولة وفي صالحكم إنما حرم عليكم الميتة وما يصلها لكم والد... اشياء ما هي, يعني ما هي في ظالحة الميتة والدماء والأحمد الخنزير وما أغلى لغير الله هو دي ذي يهل بها لغير الله هي كان يذبحها الأطنام يقولوا باسم الله والعزة يعني يرفع الصوات ويقولوا باسم الله غير الله يعني يقولوا ذكر عليه غير يعني اسم غير الله هذا قال لي محرمه وحتى محرمه في الأشفال الألقات العادية أما إذا الإنسان مضطر إليها إذا أبدو مضطر وفتاه كل منها له خنزير ولا دم ولا ولا غير الله إذا مضطر يعني كباس من الجوء ما بلا خنجر وما بلا ميته انسان بكل منها لأن الله ما بلا يحرمها لجي انسان لجي المسرحة الانسان الله حرم هذه الأشياء لمسرحة الانسان وجسمه لها بتعيد بالضرر عليه فإذا بحاله حالة والإنسان كبير يموت فيها معنى هي كلها شيئ وبير يتضرر كبير يتضرر الله لا شيء. في يعني في شيء يعني ندري إنه ما يعني القصر وهو صالح الإنسان فإذا هذا الإنسان في حاله بظر في هذا الأشي فابع الله قال إلا مب... قال فمن الضر اضطر يعني كب... يبا موت من الجوع ما معنى خمر أو هم هذه المحرمات ما معنى شيء محرم قال فلا إثم عليه لكن لا فإن الله غفور رحيم يعني ما ربي معاجب له أتريسيه ما معنى أنك عصا ورب باعفله لكن قال بشرط إذا اضطر الإنسان لأكل المحرم لا يجهب باغي ولا عادي معنى لا يجهب باغي يعني لا يظلم أحد كيف يظلم أحد يعني حين جوبه واحد من لحم من صغيره صغيرة وهو قبائي موت مجوع وانت قبائي وتكون كنت مضطر وتشلها على وتتعدى على أمال الغير هذا الباقية الظلم إذاً مضطر إلى أكل المحرم ولا تعدين على أحد سهل هذا غير باغن البغي الظلم ولا عاد ولا تتعدى الأيش القدر الضروري يعني ما هم معنى إذا أحل لك الميثة أنك تأكل من على ما واتشبع تأكل به فضلك حياتك بهذا يبغي حياتك من الميثة ولا من الخلدير ولا يشرب من رخام ردي يبقي حياتك كذي يحافظ على حياتك لا تمسك لا تتعدى هذا لأنه ما بلاج للضرورة هذا كأنه يجلس يحافظ يحافظ على حياتك قال فمن اضطر غير باقٍ إذن على أحد من الناس لا ما معناه يعني يعني الشيء ذي أذيه حرام هنا أذيه أهل بيروت وذاك مسكوت وذاك ما ما حرام هنا إيه لا هنا ما ذكر يعني <تصفيق> <تصفيق> قال هنا مبلغ كأن القصد بين الله أن ما ما يصعبها الشريعة مبلغ عليك قال مبلغ حرف عليه مشياء قليلة بسيطة حتى لو في حارس تطرق أسهل ليش ومن غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم يعني ما هم آخذ له هو بيغفر الذي بيأصي خلي ماذا يا كثار ولا تقولوا لما تصفوا أذنتكم بالكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قال ولا تقولوا لما تصفوا أذنتكم يعني الذي بتذكروه من الأشياء يعني فيه أبو أشياء بيدكروها ويقولوا هذه حرار وهذه حرام من الحين يقولوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحم هذه محرمة ولا بعضها على الذكور ولا ولا على الإناث ولا يعني بي على إحكام بيجابها ما هي من الله وأشياء جاي حلها وهي أي محرمة يعني بحلوا بعض المحرمات ويحرموا بعض وبعض بدون أي استناد إلى أشر ولا بدون بدون أي دليل معي كان هذا من إبليس جعلها فيها، بوسط الواحد وذا ورجعها له. حكمه عما بناله فحرمهم هذا الشيء. وقال لا كنت تقولون هذه الأشياء هذا البعض الأشياء بتذكروها أنتم ولا تصفون على سناكم تقولوا لا تقولوا الكذب. وإيش الكذب لا؟ هذا حلال وهذا هرم منكم لا. يعني لا تقولوا تفتا بتحريم أشياء ما حرمها ربي وإعباة أشياء بتحرمها الله. قالوا <تصفيق> ما هذا الشيء اقول ما ذاك قال لاكم تقولوا الكذب وهذا التعليم والتحليل نعم قال لتفتروا على الله الكذب لانكم قال اجل لانكم بهذا القول تفتروا على الله الكذب استجاب ان الله حرم هذا وما حرم والافتراء على الله يعني الكذب على الله قال ما هو قال لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ما هنا جه في قال ده بيفتري على الله الكذب هذا أي افتراء على الله الكذب قال بيدخلوا فيه حتى يعني هن تقول إن الله حرم ولا أي إذا الحين هذا الآن يعني المفروض هذا بنهي أي المشرفين كذلك المسلم المؤمن المفروض لا يكون السر في الحكم على جيب إن حرام ولا حلال هذا ما يزال حاجة بيبيغبط المشرفين عليها ويرتب عليها أي يعني أحكى القادم الذين يفترون على الله الكذب لا يفي وجعلت يقول لنا هذا ما يزهل هذا افتراء على الله يعني أمر ما هو بسيط فلا كن واحد لا كن واحد فلا يحفظ يقول ما قالوا كذا قال حرام الله حلال ايه كثير ما هو داري ولا في كثير من الناس بيجي يحرم ما بيه داري فيه بي والله جمع خبر كذيه وبجوا مع تفاصيل وبعضها مع شروط وبعضها ويجي يقول لك مطلقا فقال هذا يعني هذا الشيء ما هو ما هو أمثلة اتجن بالانسان وذابد الله المشركين لجئ لا إن هذا ونبه ان هذا يعتبر كذب على الله ويعني وجدوا كذب استراء هذه جاء تعمد الكذب إن الذين افترون على الله الكذبه لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. لا يفلحون يعني ما يعني نتيجة تهم سيئة. ما هم ناجحين. لكن كأنه بعد ما قال متاع قليل يعني قال برجع يعني زي أمرهم او مصيرهم أسود. كانه قال ما هم ناجحين إذا هم كذا. ذلحين قال فاحذل حين متاع قليل ما بلذل حين بس متاع قليل ورجع يجيلهم اي عذاب ويندم على هذا الشيء. قال ان الذين قال ان الذين وقال قال بعدها ان الذين قال الذين كفروا بالله الكذيب لا متاع قليل ولهم عذاب قال الحين هم لا قليل هذا بعضهم وبعدها قال ايش لهم عذابنا الذين ايش يعني لا ال... انسان يعني ما بعقوبه حاجه فلا يقدر ما يدخل الله ما بالله يعني لفتره قصيرة وما وإن أجعد العذاب هو بايش بايش في المستقبل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه من قبل وما ظلمناهم ذكر الله أنه حرم على اليهود لا لا مدري تياهو لا لا هي غير تياه يعني كان بيقول إيش حومها ومدري إيش الآيات في الأنعام ومدري شي صورة يعني حرم الله كان هناك يعني كان الله بعاك اليهود. بفعل يعني بخطيئاتهم وبعض المعاصي بعاقبهم تحريم سحرم بعض الحيوانات وبعضهم واحد فقال الله قال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصفنا عليك من قبل ذكرنا لك سابقا وما ظلمناهم يعني ما احنا يعني ما ظلمناهم يعني هم السبب أشتم هم السبب في تحريمها ما هو إحنا فبظلم من, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من لا منه. ظلم منهم. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني أن تود الحين ما يعني ما معكم إلا أشياء بسيطة. ما فيها كثرة الصعبة ولا ولا منعناكم إلا من أشياء قليلة من أجلكم. وما هي ونعم ورا فيها ورا هي طيبة يعني يعني ما فيها أيش؟ ما فيها مظهرها؟ في ما فيها مظهرها؟ ما كان الطيبة الظاهر من عنها الملدة. يعني بيسرد بهال نعم يعني انت... علينا... نعم صح صح هذا ما... ما... فيها... هنا... يعني والله بقى هم والله والله سمتعون بهذا الدنيا مساعد أليم ساعد الله فقالوا على الذين هذ حطمنا ما كثنا عليكم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني فيه تحذير من, من يأخذ واحد فيه تحذير للناس من تشرف الفتوى ويجي يحلل ويحضل عندنا الأمر هذا ما هو ساعد وفيه قرشه في كل شيء لا يتدقى الواحد في أمور الشرق ويقل إن أخذهم كذا أو لا كذا ما هم بلا مسائس حلال وحرم إذا ما هم داري في فلا يسكس ولا يسترع واحد إذا قد خبر من كذا ولا قد درس ولا قد عرف ولا إنه قلنا بعد ما قد يجيب شيء حرام وفي حالك وبقيود وبشروط وجاء قال قال لا حرام ولا يوجد حاجة يعني تختلف مثلاً أحياناً مذاهب جبه مذاهب ولا يفرح تشغل الناس ولا تحرم عليهم ولا ضيق عليهم جمع مذاهب ثاني لا لا زال مثل هنا حين الناس على المذهب الناس بعدين على المذهب تصر بنعله والعلماء والكل يهبو مذاهب على المذهب كما الله لا لا بي بي بي على المذهب لا لا ما هو على المذهب يعني, يعني علمهم يعني بغير رأيه إذا هو جعل من هذا المذر ولا جابه به ولا والله بالشرط والله, والله. يعني إنهم ما اعتمدين على هذا المذر وفي الفتاة وهم وقل والعلماء في تالي فهموا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ذي السوء بجهاله إنما جماعه جالي داربة والاسم ولا جهن عم سب وطاش منه من تعد منه. الجهال بيقول يعني تعدى منه وجهال جهل علينا يعني تعدى علينا لكن ورجع ثاب من بعدها حتى عندنا لو ثم ثاب ثم ثابوا من بعد ذلك وأصلحو إعنعم ثم ثابوا من بعد ذلك وأصلحو ثابوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها رافض الرحم <تصفيق> <تصفيق> إذا كتاب الإنسان لو راخع كثير ما الظاهر إن الإنسان إذا كتاب راخع بيوجد التوبة بعيدة بعيدة يعني حتى إن الله يعني كأنه يقول لكم يعني حين يحكم الله إنه يسابق واحد بالتوبة ولا خلاص فإنه إذا ما شابك بسرع بالتوبة يعني خلاص ما عدت تاب يعني كان يشيلو سيلو ما بلهم بعيد كثير ولا لا <هيك> لا ما هو عذر ما هو عذر ما في المعارف <قحة> لا لا, لا ولا عذر ولا قليل يقدر بعضهم يقدر بعضهم هدا ما بعارف ما عليه الشيء لا اللي من من داري م... داري ما لا. هو لله على ما هو على القلوب على قالوا قال ما في الله بعض الجهل ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ابراهيم مدحه الله واثنى عليه وكان له ذكر حسن عند الناس وكل يحاول بيحاول نفسه الى ابراهيم فالله قال قالها قال ها ابراهيم كان امه قانتا يعني كأن امه يعني كانه في كل فضل الخير قائم مثل مقام مثل امه كامله يعني له في المكانة هو القذف للأمة يقول كان أمة أن إبراهيم كان أمة قانتا يعني خاضع لله خاضع لله آه يعبده مستقيم له حنيفا حنيف يعني قال يعني مستوي على الصراط المستقيم بعض اللي يفسر حنيف يعني مائل بيقول من الحنيف يعني المائل وما بيقول عنه مائل عن الشرف مائل عن طريق الضلال وبعضهم يقول حنيف لا يعني مستقيم ويجو فيه يفلوا هكذا وقالوا التفسير بل, بل مستوي واحتنا حنة فعال الله اي حنة الله نعم حنيفا ولم يكن من المشركين وقال ورا قداش يعني ما قد يشراك ولا كان من المشركين حتى ينتسبوا انه انه من ضمنهم إن كان ينتسبوا الله يقولوا انه دينه مثل دينه قال حالا ما ما يجع من المشركين من مرضى شاكرا لأنعمه ويشكر النعمة ايوه كلهم يدعي ان انتباع إبراهيم والنصارى يقولون ان انتباع إبراهيم والنصارى بيقولوا فما كان يشير إبراهيم هودين ولا نصراني ولكن حنيفا فشاكرا لأنعمه اجتباه وهداه انعم الله عليه اجتباه اختاره وهداه إلى صراط مستقيم وآسيناه في الدنيا حسنة منحنا في الدنيا حسنة ربما الهداية واختيارها للنبوة وايضا الايكاد ذكرى الحسن إن الله يذكره بالذكرى الحسن ويخلّى الذكرى في الدنيا حسنةً وإنه في الآخرة إلى من الصالح هنا بأي جاءت في الآخرة من أصحاب الحظ الآخرة وإن الله جعلنا في الدكتور وإنه في الآخرة لمن. ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم قال الله قال حزيزا بعضهم يقول حزيزا من المدح لإبراهيم من على إبراهيم ومن الله أنعم عليه وإن كلا وإن كلا وإن إحنا أمرنا هذا النبي الذي هو سيد الأنبياء إنه يتبع النبي أنهم أمر الله ثم أي النبي محمد إنه يتبع هذا أيضا ثنا على على هذا النبي ثم أوحينا إليه أن يتبع من لا تعب حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه فإن ربك لا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون السبت هو يوم كان بيقولوا مثل العيد يعني يعني كان يخصوا العبادة فقالوا بعضهم يعني كانها كان يوم الجمعة قالوا بعضهم لا جاء يوم السبت كان ما كثر الله حول هذا الكلام أو من جعل الشرع يوم السلف ورجع ما عاد سجدهم ذي قالوا يوم السلف قالوا لا يعني ما رضوا وإيه، اختلفوا وقالوا ما هم محظم أو ما أحمى من نعمل الصيد فيه، وحاولوا يصيدوه وناس قالوا احترموه، قالوا إيه، لا يجد الصيد فيه ما نفع فيهم، يعني ما رضي فقالوا الله هل الذين اختلفوا، قالوا إنما جوا إلى يعني والله ألدى بهذا الأمر أن في هذا اليوم عن الأعمال، عن الصيد وأنهم يثبتوا يعني أنهم إيه، والكأن يتفرق والعبادة لكن هذا التكليف ما هو الله عليهم، ما على الناس يمع ما على ذي بعد، ما على ذي حين أجل على أصحاب رسول الله إنما جعل إلى السبت على الذين اختلفوا فيه يعني قال فرض السبت وقال على أيها الذين اختلفوا فيه يعني لا هم ذي اختلفوا أنك جاي نبه الله أنك جاء أخلاف فيما بي بينهم وأن الله فرض عليهم مع السبت هذا يوم يعني جعل الأحكام إنهم لا يصيدوا فيه ولا يعملوا إنهم يسجعوا فيه للعبادة هذا خاص بهم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يعني كان بهناس على الله عقوا على الباطل وقالوا ربي بايحكم بينهم ويعاقب أهل الباطل يوم القيامة ادعو <سؤال> إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن الله هو أعلم أن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هنا في حث الرسول الله أنه يدعي إلى الناس إلى سبيل ربك إلى الله وإلى الشرق هذا بالحكمة والمعظم الحسنة يعني بالحكمة بالأشياء دي يعني يعني يستعمل الأشياء المنطجية والعقلية والمعظمية يعني والمعافقة على القرآن، بعض يقول يستخدم القرآن أيضاً بالحكمة، بعض يفسر بالقرآن. لكن كان أي شيء في حكمة. فبالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة ذي بتأثر فيها. نستعمل واحد، يعني هذا خطاب الرسول مرد أيضاً الناس حكمه حكمينه إذا دعوا في جعف هذه الطريقة. يعني يستعمل واحد الموعظة ذي بتأثر والكلام ذي بتأثر. <تصفيق> ما يدخل في نقاش وفي معارك مع الناس يحاول يستعمل فيه اسلوب هذه باثر فيه وكذا نعم في درس في كل شيء اذا اشتهى واحد يدعي للخير في دقيقه الناس بطريقه هذه تنزع تلذ يعني اما انك بلاقي خلاف ولا شيء يعني بعضهم يستعملون للساب ولا يشغل يعني تنفره بيزيد يزيد فالمعصيه إذا هو معصيه ما نفع فهذا ما أنت بتضر أكثر ما بتنفع فكان يدعي واحد بالأسلوب الذي ما ينفع مثلاً به واحد مع غلطه بيغلط فيه ولا بيتصرف ربما لا يجيد خاطبه بين الناس يعني أشيء نب ويستنكر ويتعانك لكن واحد يدعي الحالة نقول بس كذا وكذا لاحظ كذا وكذا نفهم يأثر فيه كثير من الناس يأثر فيه الناس يتوالى سو الناس يعني كأنك بتفضحه فالله نهى عن هذا عن الأساليب ذي ما بلا بت بالضر ما بسنجها يعني دعاء الأسلوب ذي بيا ينفع ذي بيا يأثر كل ما تلام إذا مثلا إذا بتنشيت زيرها مشي تحاول تواجع خاص وأيضا تحاول تبلغ أسلوب يعني يعني مناسب لقي لقي في المنفر فر ذر حسن وحسن تعلموا واحد الوضوء وده كبير ما زبر بن على المفروض ما عندن فقر وده بيتجار وكاتب الوضوء في ماذا إنهم يتوضو وده أنا بتحزر مه مسالوا أنا هذا هو يعني أبي حسن الوضوء هذا ولا هذا هذا قال من هذي هو بسير منا والله عنده يتحذرهم يعني وعادم صغار وكيف وصلوا هاو با يدريه وبا يتيف <تصفيق> ما يعني يواجهه ولا بعله لكذا يعني الاسلوب دي وهذا شيء يعني عجل من المفروض يستخدمه ليه الاسلوب المناسب وفي كل شيء فيه كل شيء يعني مع الناس جميعا مع يعني الغرباء ومع الاهل ومع الاصديقاء يبسلوا هذا الاسلوب دي بانك ويتجنب واحد الأشياء هذه بي... يعني ما بلا بتجرحها يعني إذا ما بلا بتجيب من قلنا رفبين الناس وتجيب كله ما بلا بتجرحها ولا نعرف وربما أو ينكر أو ولا... ما بيسر في حاول واحد يبصر الأحسن أسلوب فينفع يعني لو حاولت أن تنبه أن هذا الفعل غلط من غاز يقول له أنه يبع له بجو أحسن وأنسب المني في جروعت أحسن طريقه وأسهل طريقه بس تري تقبلها والرضا فنحتاج كان الرسول قال كماعدعاهم إلى في في النار وفي كفر ولا في شر ولا في أثناه ولا قال ما كان قال بي قال, قال, بي قال بيقول إن أو يفهم على هذا أو في ظلام قال واحد مننا على صاحب الثاني غلط خلونا نبحث نبحث ما قال أنتوا كذا أنا معنا مش أثين وهو قال رسول عند الله أجدابي بيقول واحد مننا إن على ساق واحد على خصر تعالوا نبشرون ونبحث كيفه يعني بيخلي يشجعه يسمع وينتبه ويبشر كيفه لما يعرفه مع أي عتم ذاك الإباء والنفر لكن حين تتدافع وانت غلط وانت كذا من البداية بيدافع بعضهم بيدافع يعني وقدكته نعه ولا قدر ما يساعد الما يقول أي تمام وهو غلط لكن ما معنى انه غلط إنك ما تكلم إذ سر أنت للأسلوب ذي بينفع قاله وجادل بالذي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمستدين يعني ربه هو عالم يعني يعني فكأن هذا الأسلوب ينفع في كثير من الناس أذي يشتي يهتدي أذي يشتي يهتدي بايهتدي بايهتدي بايهتدي بايهنفع فيه لأنه حتى المقصود أن توصل المعنى إلى الناس حتى يفهموا الحق وبس ملعب. إيه أنا كله الغرق والله جاري من هذه باي ظل ومن هذه باي تدي يعني به الناس ما هو نافع فيهم لو عرفوا لو جرعوا اقتنعوا اجتنعوا لنبيجوا باش يعني أطماع في الدنيا ولا إثارة الدنيا وعند النبي تفوت مصالح في الدنيا ما يرضى قال افعل هذا دي عليك إنك تدعي بال بال يعني بالحسوار ما فارحتنوا بس ودي باي تدي باي تدي ودي باي بالباي لا يبراهيم وشك قال وين عاقبتم فعاقبوا نزل هنا عاد هو عالم بمن ظل عن سبيله وهو عالم بالمستدين. قال ظل. ونسب الظلال إلى. ودار من هذه الظلال ودار من هذه السياه. يقول لكم أو الصدق إن ده آيات سير بتنسب الهداه إلى الله والإضلاق إلى الله واحنا بحاجة نتأولها فلا يقدر واحد إنه لو إنه يعني فيه بتأول آية كثير يعني إنه لو يبطل بتساويه ويسير على ظاهرها وبطل بتساويه ما جاهده لأن يعني يحتاجهم هني جوا كذا برجع يلمل مالات غيرهم آه ياخد ما بنحنا ما بنحس هنا بتفاهم مع يعني مع أفكارنا ومع يعني مع دنائاتنا، ونحن نقول إيش؟ بيجي مثل سير الآية نقول إيش؟ وأعلم من ظل عن سبيله أعلم بالله تدري من هذه ظل من هذه تدري؟ يعني إن هذا الظل بيجي منه هو منه، وين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولا صبرتم له خير اللي صابين، لا لأحد اعتدى على فرد مثل اي الاعتداء بس لا زين ما هي رجله يعني بعضهم عندنا رجله ايوه يعني كيف خصوصا اذا واحد مسكن انه لا يسوي بشيء ما هو بيسوي بهم كيف اذا يرشني بالماء رشة بالدم ايه وانت منها ايش يا قالها لا المفروض لا لا يرد واحد الا بايش مثل الاعتداء ذي حصل مهما كان وإن عاقبتم وعبا حتى يقول وإن هذا إذن انت تباك انتقيم إذن انت تباك انتقيم ما معنى ما تتقا كن عاقبه يعني عبه مجال عبه مجال نك لا تعاقب لا ترد وتعفيه وتصلى وهذه برجاء يقول وصفة لا وإن صبرتم له خير اللي صادم حاج أفضل بي عاد الصبر عاد أفضل نعم وقال إن عاقبتم لكن معناه إذا فناك أنف الواقع مه له سب اذهب بالأورى السب النعاة ماذا يعطي السب؟ لما السب؟ يعني في كثير من حالات مذموم مضمون أولا السب الذي يرحب الغير هذا واضح كان السب الذي بيقضي من هزينة السب وسب ناس ما تشي فلا سب لهم كذا يعني هنجو اللي بقى السبه هو سب اللي بقى ابوه والله لا تسب الناس من على ما قال, قال لا تسبوا أيش. من دون الله بيسب الله. لا تسبوا قال لا الذي بيشرفه هو من عن يعني قال أنا بيسب أيش الله. يعني بيجي افضل واحد أولا كل واحد قال يعني زين بالنسبة للسباب يعني ربما يجروا هذا لكن الأفضل له عدّ هذا إنه يجنّل لأنه حتى هو نفس السبب ما بيجوا هذا ومن جزاه حتى في, في الأنفال يعني أحجوا أحد يكثر من السبب. قال وإن عجبت فعاجبوا مثل ما عوجبت به قال عقبتم يعني قال مكان ما, ما اسمع عقاب يعني لأن عجاب يصير يعني ما عنده تعدي يعني يردوا فعاجبوا يعني فردوا يعني وإن عاجبت يعني تبغى تردوا فردوا مثل ما عوجبت به ها. قال إن يقروا يبتل واحد اذا ما جايب والله يثوروا يعني عند الحاكم الحاكم يحدد. لا ما يزوره <تصفيق> <لا يعني. تصفيق> هنا بيقولوا فترات الأشياء هذه بسبر قصات فيها يفصل مثلاً هنا قطعة من النصصل قال قطعة من النصصل أما إذا جاهم من الوسط ما بيجعلوا هاي القصات يقول ما جا ذاك من ذي؟ يقول مثل يقول آه لا ما في قصات إذا قطع واحد مثلا من هنا من النص نص الساعة بيقول لا أي قصايد، ما جاهدك تكتب مثله، ما جاهدك تقطع عن لكن زاي من مفصل بايسبر قال لا ما جاهدك لأن لا ما جاهدك لأن أولاً سهسير في العظم ما بيجي سباق ثانيا المسافات ما بيجي سباق ما جاهدك ما جاهدك تحقق قال الصبر وما صبرك إلا بالله يعني كان قال إيه ولا ينصبرتم له خير للصابرين عبدي حفظ الله إنه لا إن اللي يصبر الإنسان أفضل لهم ولا ينصبرتم له خير للصابرين عده عده نتذكر واحد يعني بحاجة تشجع واحد على الصبر وتشجع واحد إنه لا يبعد ال ال الهيجان الذي بيجيه واحد يتعدى عليه بيجي واحد داره بالحمية وكيف إنه ذا ومهانة عند الناس لكن حيث لهم ربي ويثلهم أنه يبطل لجي الربي ويثلهم أنه يجي لها أجر على ذلك فكان هذا قال ليش أجر عند الله يعني عظيم، وما عجهد وما يتغلب يعني سأل اذا يجي الربي وشم ما حاجه أسوي حاجة لله ما هو خوف من هذا ولا جب هذا إذا هي أمر لله فهذا قال بجي أمر يعني ثوابه عظيم. لا ولا ان صبرتم يعني جزء من الله نأي أول أفضل رح خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا أحد عليهم يعني كأنه حد باجتي وما صبرك إلا بالله نباش إلى الله أنا بالله استعين بالله كأنه أيضا استعين بالله في الصبر وده حين إن إن حتى رجع إلى سيادة صاب النبي قال اصبر على اذاهم وعلى يعني تعنتهم على جفاءهم وما صبرك الا بالله يعني كانوا يستعين بالله يعني ماه جهد يصبر الله بالله, بالله. بالاستعانة بالله ولا تحزن عليهم قال ولا عاد يغسيك منهم إذا ما عايش إذا ما يهتدون فإنه كلنا كان بي... بيتأثر جور حين ما يهتدون بيضطحن ويبقى في حالة قال ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكن ولا, ولا تقلك لا تقلد لا تقلد من بعيد ما حب وما دولاهم متمكنين ولاهم كذا ولاهم باي خططوا ولا لا لا تقلك ميشي ليش؟ للرب معه ومع المؤمنين يعني لا تتجسس ولا يعني يبي يحاول كيف يسوي مع دوله ولا قال لا تقلك لا بالي ولا حسين ولا يو ربي بار لهم مخري فقال لا تحزن عليهم لا يغثيك اللي يعني ما عليك ما عليك هذا العمر إذا ولا تكون في ضيقين ضيق مما يمكرون ولا يغثيكوا لا تهم لهم يمحقوا ولا لا يحرروا لأن عاد الله عاد الله فوق يعني وفوقهم والله يعني باستطيع إجراءهم فلذا قال إن الله مع الذين اتقوا لا يذلوا لا يقول ولا هي ربهم عليك مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يتجاوب ربي ويحسنوا اعماله ويسروا دي على ما قال الله ويعني يحاول انه ينفذ امر الله ولا علي باله بده اج يعني ربي باكون معه باقف معه ولا يعني ولا جه في قلق يطمن الى هنا